حدثنا علي بن عيسى البغدادي حدثنا شبابة بن سوار حدثنا البغدادي بن بن ابن عن بن عن نافع بن جبير بن مطعم عن شبابة سوار القاسم عباس قال علي عيسى مطعم أبي جبير أبيه ذئب تكونون في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشمله وقد حلبت الشاى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أ ب ي م ل ي ك ة عن يعلى بن مملك عن أ م الدرداء عن أ ب ي الدرداء أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أ ث ق ل في ميزان المؤمن يوم ا ل ق ي ا م ة من خلق حسن و أ ن الله ليبغض الفاحش البذيء قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س و أ س ا م ة بن شريك وهذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا ق ب ي ص ه بن الليث الكوفي عن مطرف عن عطاء عن أ م الدرداء عن أ ب ي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أ ث ق ل من حسن الخلق و إ ن صاحب حسن الخلق ليبلغ ا به د ر ج ة صاحب الصوم و ا ل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه حدثنا أ ب و كريب محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن إ د ر ي س حدثني أ ب ي عن جدي عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ ك ث ر ما يدخل الناس ا ل ج ن ة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أ ك ث ر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح غريب وعبد الله بن إ د ر ي س هو ابن يزيد بن عبد الرحمن ا ل أ و د ي حدثنا أحمد عبدة بن ا ب ل ض ي حدثنا أ ب و وهب عن عبد الله بن المبارك أ ن ه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف ا ل أ ذ ى حدثنا بندار وأحمد ومحمود حدثنا أحمد إسحاق بندار بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن قالوا الزبيري أبو أبي、إسحاق. عن أ ب ي ا ل أ ح و ص عن أ ب ي ه قال قلت يا رسول الله الرجل أ م ر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أ ف أ ق ر ي ه قال لا أ ق ر ه قال وراني راس الثياب فقال هل لك من مال قلت من كل المال قد أ ع ط ا ن الله من ا ل إ ب ل والغنم قال ف ل ي ر ع ل ي ك قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وجابر و أ ب ي ه ر ي ر ة وهذا حديث حسن صحيح و أ ب و ا ل أ ح و ص اسمه عوف بن مالك بن ن ض ل ة الجشمي ومعنى قوله أ ق ر ه أ ض ف والقرى هو ا ل ض ي ا ف ة حدثنا أ ب و هاشم الرفاعي محمد بن يزيد حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أ ب ي ط ف ي ل عن ح ذ ي ف ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا ام معه تقولون إ ن أ ح س ن الناس أ ح س ن ن ا و إ ن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساؤوا فلا تظلموا قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار والحسين بن ابي كبشه البصري قال حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي حدثنا أ ب و سنان القسملي هو الشامي عن عثمان بن أ ب ي س و د ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أ و زار أ خ ا له في الله ناداه مناد أ ن طبت وطاب ممشاك و ت ب و أ ت من ا ل ج ن ة منزلا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب و أ ب و سنان اسمه عيسى بن سنان وقد روى حماد بن سلمه عن ثابت عن أ ب ي رافع عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا حدثنا أبو كريب حدثنا ع ب د ة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن ع م ر حدثنا أ ب و س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ي م ا ن في ا ل ج ن ة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار قال أبو عيسى وفي ا ل ج ا ء ف الباب ن ا قال ر أ و وفي عيسى ل ا ب عن ابن عمر و أ ب ي ب ك ر ة و أ ب ي ا م ا م ة وعمران بن حسين هذا حديث حسن صحيح حدثنا نوح ص ر بن حدثنا ن علي الجهضمي حدثنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم ا ل أ ح و ل عن عبد الله بن سرجس المزني أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن والتاوده والاقتصاد جزء من أ ر ب ع ة وعشرين جزءا من النبوه ة وفي و الباب عن ابن عباس عن ذ ا حدثنا حدثنا الله عمران الله حديث حسن نوح عبد عبد غريب قتيبة قيس سرجس بن عن بن عن بن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عاصم والصحيح حديث نصر بن علي حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل عن ق ر ة بن خالد عن أ ب ي ح م ز ة عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل أ ش ج عبد القيس إ ن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم و ا ل أ ن ا ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وفي الباب عن ا ل أ ش ج ا ل ع ص ر ي حدثنا أ ب و مصعب المدني حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أ ب ي ه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل أ ن ا ت من الله و ا ل ع ج ل ة من الشيطان قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أ ه ل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه و ا ل أ ش ج بن عبد الخيس اسمه المنذر بن عائذ حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن عن ي ي ة عن عمر بن ن د ي النبي ر عن ابن أبي م ي ة ع يعلى ن عن عن مملك أم الدرداء أ ب الدرداء عن النبي عن صلى الله عليه وسلم قال من أ ع ط ي حظه من الرفق فقد أ ع ط ي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق ف قال د حرم حظه من خ ي ر ق ابو ل أ عيسى وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وجرير بن عبد الله و أ ب ي ه ر ي ر ة وهذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع عن زكريا بن إ س ح ا ق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أ ب ي معبد عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إ ل ى اليمن فقال اتق د ع و ة المظلوم ف إ ن ه ا ليس بينها وبين الله حجاب قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ن س و أ ب ي هريره ة وعبد ا ل ل بن عمر وأبي عمر سعيد وهذا حديث حسن صحيح و أ ب و معبد اسمه نافذ حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أ ن س قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أ ف قط وما قال لشيء صنعته لم ا صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ح س ن الناس خلقا ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان أ ل ي ن من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أ ط ي ب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ع ا ئ ش ة والبراء وهذا حديث حسن صحيح حدثنا ي ح س صحيح ح د ث ن محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود قال أ ن ب أ ن ا ش ع ب ة عن أ ب ي إ س ح ا ق قال سمعت أ ب ا عبد الله الجدلي يقول س أ ل ت ع ا ئ ش ة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في ا ل أ س و ا ق ولا يجزي ب ا ل س ي ئ ة ا ل س ي ئ ة ولكن يعفو ويصفح قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد حدثنا أ ب و هشام الرفاعي حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن عائشه قالت ما غرت على أ ح د من أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خ د ي ج ة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 حدثنا حبان بن هلال حدثنا مبارك بن ف ض ا ل ة حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن من أ ح ب ك م إ ل ي و أ ق ر ب ك م مني مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة أ ح ا س ن ك م أ خ ل ا ق ا و إ ن أ ب غ ض ك م إ ل ي و أ ب ع د ك م مني مجلسا يوم ا ل ق ي ا م ة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وروى ه ذ ا حديث حسن غ ي ب من هذا ا ل ج ه و و ر بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن ف ض ا ل ة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا ص ح والثرثار هو الكثير الكلام والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام على في ويبذو عليهم حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وهذا حديث حسن غريب و ر و ا بعضهم بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمؤمن أ ن يكون لعانا وهذا الحديث مفسر حدثنا وحدثنا حسين صالح بن عن عن عن النبي عياش قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أبو أبي أبي أبي كريب بكر وسلم هريرة رجل عليه صلى إلى علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي اعيه قال لا تغضب فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي سعيد وسليمان بن سرد وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه و أ ب و حسين اسمه عثمان بن عاصم ا ل أ س د ي حدثنا عباس الدوري وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أ ب ي أ ي و ب حدثني أ ب و مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أ ن س الجهني عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أ ن ينفذه دعاه الله يوم ا ل ق ي ا م ة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أ ي الحور شاء قال هذا حديث حسن غريب حدثنا المثنى حدثنا يزيد بن بيان العقيلي حدثنا أبو الرجال الأنصاري حديث حسن محمد يزيد غريب بن بن أبو عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ك ر م شاب شيخا لسنه الا قيض الله له من يكرمه عند سنه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان و أ ب و الرجال ا ل أ ن ص ا ر ي آ خ ر حدثنا, قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أ ب و ا ب ا ل ج ن ة يوم الاثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إ ل ا المهتجرين يقال ردوا هذين حتى يصطلحا حتى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث ذ ر و هذين حتى يصطلحا قال ومعنى قوله المهتجرين يعني المتصارمين وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا يحل لمسلم أ ن يهجر أ خ ا ه فوق ث ل ا ث ة أ ي ا م حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معا حدثنا مالك بن أ ن س عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أ ب ي سعيد أ ن ناسا من ا ل أ ن ص ا ر س أ ل و ا النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاهم أ ع ط ه سألوه م ثم أ ف ثم قال ما ي ك وما ن عندي ن فلن أدخره عنكم ومن يستغني يغنه خير أدخره ل ل ه يعفه ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي ل ل الله ه يصبره ومن وما يتصبر أ أ ح د شيئا هو خير و أ و س ع من الصبر قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ن س وهذا حديث حسن صحيح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 ذا الوجهين قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ن س وعمار وهذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن منصور عن إ ب ر ا ه ي م عن همام بن الحارث قال مر رجل على ح ذ ي ف ة بن اليمان فقيل له إ ن هذا يبلغ ا ل أ م ر ا ء الحديث عن الناس فقال ح ذ ي ف ة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه ق ت ا ت قال سفيان والقتات النمام وهذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع ح د ث ن الحياء يزيد أبي عطية أبي محمد بن بن بن هارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة عن أمامة ا مطرف ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم قال ل ا والعي شعبتان من ا ل إ ي م ا ن والبذاء والبيان شعبتان من النفاق قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب إ ن م ا نعرفه من حديث أ ب ي غسان محمد بن مطرف قال والعي ق ل ة الكلام والبذاء هو الفحش في الكلام والبيان هو ك ث ر ة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أ س ل م عن ابن عمر أ ن رجلين قديما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا فعجب الناس من كلامهما فالتفت إ ل ي ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ن من البيان سحرا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 عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت ص د ق ة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إ ل ا ع ز ة أ و ما تواضع أ ح د لله إ ل ا رفعه الله قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس و أ ب ي ك ب ش ة ا ل أ ن م ا ر ي واسمه عمر بن سعد وهذا أبو داود وسلم الله الله الله عليه حدثنا عباس العنبري حدثنا الطيالسي العزيز دينار ابن النبي حديث حسن صحيح عبد عبد عبد أبي سلم عن بن بن عن بن عن عن صلى عمر قال الظلم ظلمات يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ع ا ئ ش ة و أ ب ي موسى و أ ب ي ه ر ي ر ة وجابر وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر حدثنا أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي حازم عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان اذا اشتهاه اكله والا تركه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو حازم هو الاشجعي الكوفي واسمه سلمان مولى سلمان الأشجعية عزة حدثنا يحيى بن أ ك ث م والجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى حدثنا الحسين بن واقد عن أ و ف ى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من قد أ س ل م بلسانه ولم يفض ا ل إ ي م ا ن إ ل ى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم ف إ ن ه من تتبع ع و ر ة أ خ ي ه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله قال ونظر ابن عمر يوما إ ل ى البيت أ و إ ل ى ا ل ك ع ب ة فقال ما أ ع ظ م ك و أ ع ظ م حرمتك والمؤمن أ ع ظ م ح ر م ة عند الله منك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث الحسين بن و ا ق د وروى إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه وروي عن أ ب ي ب ر ز ة ا ل أ س ل م ي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أ ب ي الهيثم عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم إ ل ا ذو ع ث ر ة ولا حكيم إ ل ا ذو ت ج ر ب ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن عياش عن ع م ا ر ة بن غ ز ي ة عن أ ب ي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ع ط ي عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليثن ف إ ن من أ ث ن ى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر و ع ا ئ ش ة ومعنى قوله ومن كتم فقد كفر يقول قد كفر تلك ا ل ن ع م ة حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ب م ك ة و إ ب ر ا ه ي م بن سعيد الجوهري قال ا حدثنا ا ل أ ح و ث بن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيم ي عن أ ب ي عثمان النهدي عن أ س ا م ة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إ ل ي ه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أ ب ل غ في الثناء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أ س ا م ة بن زيد إ ل ا من هذا الوجه وقد روي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله و س أ ل ت محمدا فلم ي ع ر ف حدثني عبد الرحيم بن حازم البلخي قال سمعت المكي ا بن إ ب ر ا ه ي م يقول كنا عند ابن جريج المكي فجاء سائل ف س أ ل ه فقال ابن جريج لخازنه أ ع ط ه دينارا فقال ما عندي إ ل ا دينار إ ن أ ع ط ي ت ه لجعت وعيالك قال فغضب وقال أ ع ط ه قال المكي فنحن عند ابن جريج إ ذ جاءه رجل بكتاب و ص ر ة وقد بعث إ ل ي ه بعض إ خ و ا ن ه وفي الكتاب إ ن ي قد بعثت خمسين دينارا قال فحل ابن جريج ا ل ص ر ة فعدها ف إ ذ ا هي أ ح د و خ م س و ن دينارا قال فقال ابن جريج لخازنه قد أعطيت واحدا أعطيت فرده دينارا وزادك الله عليك وزادك خمسين、دينارا. حدثنا محمد ح بن ي ي اسحاق إ بن محمد الفروي حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن ع م ا ر ة بن غ ز ي ة عن عاصم بن عمر بن ق ت ا د ة عن محمود بن لبيد عن ق ت ا د ة بن النعمان أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ح ب الله عبدا حماه الدنيا كما ي غ ل أ ح د ك م يحمي سقيمه الماء قال أبو عيسى وفي عيسى ابو ل ا ب صهيب عن أ م المنذر وهذا حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث حسن غريب روي وقد حديث ع ن بن محمود ب ل ي د عن النبي صلى الله عليه النبي الله صلى و س ل مرسلا علي م حدثنا حجر بن أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن عمرو عن عاصم بن عمر بن ق ت ا د ة عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ق ت ا د ة بن النعمان قال أ ب و عيسى وقتاده بن نعمان الظفري هو أ خ و أ ب ي سعيد الخدري ل أ م ه ومحمود بن لبيد قد أدرك ورآه النبي صلى الله صلى عليه وسلم ورآه وهو غلام صغير ح دخل ث حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا عثمان ن بن يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن بن أبي عن أم المنذر ا عباس الدوري التيمي قالت عبد يعقوب يعقوب أبي محمد محمد أم فليح د علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال م ع ل ق ة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وعلي معه ياكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه مه يا علي ف إ ن ك ناقه قال فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم ي أ ك ل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا ف أ ص ب ف إ ن ه أ و ف ق لك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث فليح ويروى عن فليح عن أيوب بن عبد ايوب ل قالا فليح سليمان ر بشار عامر ح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر وأبو داود قالا حدثنا م ن بن بن عن داود أبو وأبو أ بن عبد الرحمن عن يعقوب عن أ م المنذر ا ل أ ن ص ا ر ي ة في حديثه قالت دخل حديث محمد محمد وحدثنيه عبد حديث جيد حدثنا العقدي علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث يونس بن محمد إلا أنه قال أنفع لك وقال الرحمن أنفع معاذ يونس أيوب غريب نحو بن أنه بن بن بن بشار وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن هذا فذكر بشر بن حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن زياد بن ع ل ا ق ة عن أ س ا م ة بن شريك قال قالت ا ل أ ع ر ا ب يا رسول الله أ ل ا نتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا ف إ ن الله لم يضع داء الا وضع له شفاء أ و قال دواء إ ل ا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ابن مسعود و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي خ ز ا م ة عن أ ب ي ه وابن عباس وهذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا محمد بن السائب بن ب ر ك ة عن أ م ه عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ خ ذ أ ه ل ه الوعك أ م ر بالحساء فصنع ثم أ م ر ه م فحسوا منه وكان يقول إ ن ه ليرتق فؤاد الحزين و ي س ر عن فؤاد السقيم كما تسرو ا ح د ى ك ن الوسخ بالماء عن وجهها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسين بن محمد حدثنا به أ ب و إ س ح ا ق الطالقاني عن ابن المبارك حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أ ب ي ه عن ع ق ب ة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام ف إ ن الله يطعمهم ويسقيهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا ابن أ ب ي عمرو سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه ا ل ح ب ة السوداء ف إ ن فيها شفاء من كل داء إ ل ا السام والسام الموت قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ب ر ي د ة وابن عمر و ع ا ئ ش ة وهذا حديث حسن صحيح و ا ل ح ب ة السوداء هي الشنيز الزعفراني حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة بن بن محمد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 حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا ع ب ي د ة بن حميد عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي هريره ة أ ر ا رفعه قال من قتل نفسه ب ح د ي د ة جاء يوم ا ل ق ي ا م ة وحديدته في يده ي ت و ج أ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أ ب د ا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أ ب د ا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود عن ش ع ب ة عن ا ل أ ع م ش قال سمعت أ ب ا صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أ ب د ا حدثنا محمد حدثنا بن العلاء حدثنا وكيع و أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ش ع ب ة عن ا ل أ ع م ش قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهو أ ص ح من الحديث ا ل أ و ل هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ا ل أ ع م ش عن أبي ص ابي ل ح عن أ هريرة النبي عن صالح ل ى ل عليه وسلم ه وروا م م د بن عن ج ل ا عن سعيد ابي ل م خ ر عن أبي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها أ ب د ا وهكذا رواه أ ب و ا ل زناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أ ص ح ل أ ن الروايات إ ن م ا تجيء ب أ ن أ ه ل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولم يذكر أ ن ه م يخلدون فيها حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق عن مجاهد عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث قال أ ب و عيسى يعني السم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود عن ش ع ب ة عن سماك أ ن ه سمع ع ل ق م ة بن وائل عن أ ب ي ه أ ن ه شهد النبي صلى الله عليه وسلم و س أ ل ه سويد بن طارق أ و طارق بن سويد عن الخمر فنهاه عنه فقال إ ن ا نتداوى بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا ليست بدواء ولكنها داء حدثنا محمود حدثنا النضر بن شميل وشبابه عن ش ع ب ة بمثله قال محمود قال النضر طارق بن سويد وقال شبابه سويد بن طارق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن مدويه حدثنا عبد الرحمن بن الشعبي حدثنا عباد ابن عباس حديث حسن صحيح محمد حمد مدويه عبد بن بن بن منصور عن عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن خير ما تداويتم به الصعوط واللدود و ا ل ح ج ا م ة والمشي فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أ ص ح ا ب ه فلما فرغوا قال لدوهم قال فلدوا كلهم غير العباس حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن خير ما تداويتم به اللدود والصعوط و ا ل ح ج ا م ة والمشي وخير ما اكتحلتم به ا ل إ ث م د ف إ ن ه ي ج ل البصر وينبت الشعر وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم م ك ح ل ة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث عباد بن منصور حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن الحسن عن عمران بن ح س ي ن أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما أ ف ل ح ن ا ولا أ ن ج ح ن ا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا ه م ا م عن ق ت ا د ة عن الحسن عن عمران بن ح س ي ن قال نهينا عن الكي قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ابن مسعود و ع ق ب ة بن عامر وابن عباس وهذا حدثنا حديث حسن صحيح حدثنا حميد بن مسعدة بن حدثنا يزيد بن زريع أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كوى اسعد بن ز ر ا ر ة من ا ل ش و ك ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي وجابر وهذا حديث حسن غريب حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا ق ت ا د ة عن أ ن س قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في ا ل أ خ ذ ع ي ن والكاهل وكان يحتجم لسبع ع ش ر ة وتسع ع ش ر ة واحدى وعشرين قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ابن عباس ومعقل ابن يسار وهذا حديث حسن غريب. حدثنا ي ح س غريب ح د ث ن أ ح م د بن بديل الكوفي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن القاسم بن عبد الرحمن وابن عبد الله بن مسعود عن أ ب ي ه عن ابن مسعود قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ل ي ل ة أ س ر ي به أ ن ه لم يمر على ملا من ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ا أ م ر و ه أ ن مر أ م ت ك ب ا ل ح ج ا م ة قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد عباد بن أخبرنا النضر بن شميل حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عكرمة شميل يقول قال كان لابن عباس غ ل م ة ث ل ا ث ة حجامون فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى اهله وواحد يحجمه ويحجم اهله قال وقال ابن عباس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم عن العبد الحجام يذهب الدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر يذهب ويخف وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرج به ما مر على ملا من ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ا قالوا عليك ب ا ل ح ج ا م ة وقال إ ن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع ع ش ر ة ويوم تسع ع ش ر ة ويوم إ ح د ى وعشرين وقال إ ن خير ما تداويتم به الصعوط و ا ل ل ل د و د و ا ل ح ج ا م ة والمشي و إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس و أ ص ح ا ب ه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدني فكلهم أ م س ك و ا فقال لا يبقى أ ح د ممن في البيت إ ل ا لد غير عمه العباس قال عبد قال النضر اللدود قال النظر الوجور قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث عباد بن منصور وفي الباب عن ع ا ئ ش ة حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا فائد م و ل ا ل آ ل أ ب ي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته سلمى وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم ق ر ح ة ولا ن ك ب ة إ ل ا أ م ر ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ ض ع عليها الحناء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب إ ن م ا نعرفه من حديث فائد وروى بعضهم هذا الحديث عن فائد وقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى وعبيد الله بن علي أ ص ح ويقال سلمى حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقارب ن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتوى أ و استرقى فقد برئ من التوكل قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن ح س ي ن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ع ب د ة بن عبد الله الخزاعي حدثنا م ع ا و ي ة بن هشام عن سفيان عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية في ا ل من الحمة والعين والنملة. حدثنا م والنملة ة والعين ح محمود آدم نعيم حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم. قالا حدثنا وأبو بن بن غيلان قالا سفيان عن عاصم ا ل أ ح و ل عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ا ل ر ق ي ة من ا ل ح م ة و ا ل ن م ل ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب قال أ ب و عيسى وهذا عندي أ ص ح من حديث معاويه بن هشام عن سفيان قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ب ر ي د ة وعمران بن حسين وجابر و ع ا ئ ش ة وطلق بن علي وعمرو بن حزم و أ ب ي خ ز ا م ة عن أ ب ي ه حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ر ق ي ة إ ل ا من عين أ و ح م ة قال أ ب و عيسى وروى شعبه ة ذ ا الحديث عن حسين عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله حدثنا هشام الكوفي صلى عليه وسلم بمثله حسين بريدة يونس عن عن عن عن بن حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أ ب ي ن ظ ر ة عن أ ب ي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين ا ل إ ن س ا ن حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أ خ ذ بهما وترك ما سواهما قال أبو عيسى وفي وهذا الباب عن أنس وهذا حديث حسن غريب حدثنا ي ح س غريب ح د ث ن ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ع ر و ة وهو أ ب و حاتم بن عامر عن عبيد بن ر ف ا ع ة الزرقي ا أ ن أ س م ا ء بنت عميس قالت يا رسول الله إ ن ولد جعفر تسرع إ ل ي ه م العين أ ف أ س ت ر ق ي لهم فقال نعم ف إ ن ه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عمران بن حسين و ب ر ي د ة وهذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا عن أيوبا عمرو ن ع بن دينار عن ع ر و ة بن عامر عن عبيد بن ر ف ا ع ة عن اسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن حدثنا حدثنا محمود عبد بن عن عن بن غيلان الخلال الرزاق أيوبا بهذا بذلك علي معمر حدثنا عبد الرزاق و ي عن ل ع سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أ ع ي ذ ك م ا بكلمات الله ا ل ت ا م ة من كل شيطان وهامه ويقول هكذا كان إ ب ر ا ه ي م ي ع و ذ إ س ح ا ق و إ س م ا ع ي ل عليهم السلام حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعناه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و حفص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن كثير أ ب و غسان العنبري حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أ ب ي كثير حدثني ح ي ة بن حابس التميمي حدثني أ ب ي أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام والعين حق حدثنا أ ح م د بن الحسن بن خراش البغدادي حدثنا أ ح م د بن إ س ح ا ق الحضرمي حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أ ب ي ه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين و إ ذ ا استغسلتم فاغسلوا قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح غريب وحديث ح ي ة بن حابس حديث غريب وروى شيبان عن يحيى بن أ ب ي كثير عن ح ي ة بن حابس عن أ ب ي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا ه ن ا د حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن جعفر بن إ ي ا س عن أ ب ي ن ض ر ة عن أ ب ي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في س ر ي ة فنزلنا بقوم ف س أ ل ن ا ه م القرا فلم يقرونا فلدغ سيدهم ف أ ت و ن ا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب قلت نعم أ ن ا ولكن لا أ ر ق ي ه حتى تعطونا غنما قال ف أ ن ا أ ع ط ي ك م ثلاثين ش ا ة فقلنا ف ق ر أ ت عليه الحمد لله سبع مرات ف ب ر أ وقبضنا الغنم قال فعرض في أ ن ف س ن ا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتوا حتى قال فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت قال وما علمت أ ن ه ا ر ق ي ة اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم قال أبو عيسى هذا اسمه أبو وأبو عيسى حديث حسن نظرة المنذر بن مالك بن قطعه ورخص الشافعي للمعلم أ ن ي أ خ ذ على تعليم ا ل ق ر آ ن أ ج ر ا ويرى له أ ن يشترط على ذلك واحتج بهذا الحديث وروى ج ع ف بن إياس ج ع ف ر بن أبي و شعبه وابو ع و ا ن ة وهشام وغير واحد عن أ ب ي بشر هذا الحديث عن أ ب ي المتوكل عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو موسى محمد بن حدثني حدثنا حدثنا يحدث عبد الصمد عبد سعيد المثنى بن بن عن الوارث قال أبا أبو أبو أبي شعبة بشر موسى المتوكل سمعت أ ن ناسا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم فاشتكى سيدهم ف أ ت و ن ا فقالوا هل عندكم دواء قلنا نعم ولكن لم تقرونا ولم تضيفونا فلا نفعل حتى فجعلوا على ذلك قطيعا من الغنم قال فجعل رجل منا ي ق ر أ عليه ب ف ا ت ح ة الكتاب ف ب ر أ فلما أ ت ي ن ا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذ له ك ل قال وما يدريك أ ن ه ا ر ق ي ة ولم يذكر نهيا منه وقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح وهذا أ ص ح من حديث ا ل أ ع م ش عن جعفر بن إ ي ا س وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أ ب ي بشر جعفر بن أ ب ي و ح ش ي ة عن أ ب ي المتوكل عن أ ب ي سعيد وجعفر بن إ ي ا س هو جعفر بن أ ب ي و ح ش ي ة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن أ ب ي خ ز ا م ة عن أ ب ي ه قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أ ر أ ي ت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله. قال د ر ل ه ق ابو ل أ عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن أ ب ي خ ز ا م ة عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن ع ي ي ن ة كلا الروايتين وقال بعضهم عن أ ب ي خ ز ا م ة عن أ ب ي ه وقال بعضهم عن ابي ن أ ب خ ز ا م ة عن أ ب ي ه وقال بعضهم عن أ ب ي خ ز ا م ة وقد روى غير ابن ع ي ي ن ة هذا الحديث عن الزهري عن أ ب ي خ ز ا م ة عن أ ب ي ه وهذا أ ص ح ولا نعرف ل أ ب ي خ ز ا م ة عن أ ب ي ه غير هذا الحديث حدثنا أ ب و ع ب ي د ة أ ح م د بن عبد الله الهمداني وهو ابن أ ب ي السفر ومحمود بن غيلان قالا حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ع ج و ة من ا ل ج ن ة وفيها شفاء من السم والكماه من المن و م ا ء ه ا شفاء للعين قال أ ب و عيسى وفي الباب عن سعيد بن زيد و أ ب ي سعيد وجابر وهذا حديث حسن غريب وهو من حدثنا ي محمد ب ابو ن قريب إلا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عبد الملك بن عمير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ش ع ب ة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكم اه من المن و م ا ء ه ا شفاء للعين قال أ ب و عيسى هذا هشام معاذ حدثنا بشار حدثنا حدثنا قتادة حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي بن بن عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ناسا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمه ج د ر ي ا ل أ ر ض فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكمه من المن وماؤها شفاء للعين و ا ل ع ج و ة من ا ل ج ن ة وهي شفاء من السم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ حدثنا أ ب ي عن ق ت ا د ة قال حدثت أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة قال أ خ ذ ت ث ل ا ث ة أ ك م ؤ أ و خمسا أ و سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في ق ا ر و ر ة فكحلت به ج ا ر ي ة لي ف ب ر أ ت حدثنا محمد بن ب ش ابي ر حدثنا حدثنا معاذ أ حدثنا عن قتاده ة قال أبا حدثت أن ر ر ي ة قال اشنيز دواء من كل داء إ ل ا السام قال قتادة ي أ خ ذ كل يوم إ ح د ى وعشرين ح ب ة فيجعلهن في خ ر ق ة فلينقعه فيتصعط به كل يوم في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة والثاني في في وفي الأيمن قطرتين الأيسر والثاني الأيسر قطرتين الأيمن قطرتين وفي الأيسر منخره قطرة قطرة والثالث حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أ ب ي بكر بن عبد الرحمن عن أ ب ي مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن مدويه حدثنا بن عبيد الله بن م و س ى عن محمد بن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن عيسى أ خ ي ه قال دخلت على عبد الله بن عكيم أ ب ي معبد الجهني أ ع و د ه وبه ح م ر ة فقلنا أ ل ا تعلق شيئا قال الموت أ ق ر ب من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل أبو إليه قال أبو عيسى وعبد ح د ي ث الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن محمد ا عبد حديث لم ر ح ن بن ب أ يسمع ليلى الله لم عكيم ي وعبد بن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب بن بشار إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد عن ابن أ ب ي ليلى نحوه ب م ع ن ى قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عقبه بن عامر حدثنا هناد جده الله عليه حدثنا عن بن عن بن عن بن عن النبي الأحوص عباية رفاع رافع قال سعيد خديد أبو مسروق وسلم صلى الحمى فور من النار ف أ ب ر د و ه ا بالماء قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر وابن عمر و ا م ر أ ة الزبير و ع ا ئ ش ة وابن عباس حدثنا هارون بن إ س ح ا ق الهمداني حدثنا ع ب د ة بن سليمان عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه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 قال أ ب و عيسى وفي حديث أ س م ا ء كلام أ ك ث ر من هذا وكلا الحديثين صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و عامر العقدي حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي ح ب ي ب ة عن د ا و د بن ح س ي ن عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها الحمى الأوجاع من شر كل عرق ومن أن يعلمهم ي قال و ل بسم ل ه ابو ل ك ي ر أ ع ذ بالله ا ل عيسى ظ م من ومن النعار النار شر شر عرق حر كل قال أبو ي هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث إ ب ر ا ه ي م بن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي ح ب ي ب ة و إ ب ر ا ه ي م يضعف في الحديث ويروى عرق يععار حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يحيى بن إ س ح ا ق حدثنا يحيى بن أ ي و ب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة عن ا ب ن ة وهب وهي ج د ا م ة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ر د ت أ ن أ ن ه ى عن الغيال ف إ ذ ا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أ و ل ا د ه م قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ س م ا ء بنت يزيد وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك عن أ ب ي ا ل أ س و د عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة عن ج د ا م ة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك والغيال أ ن ي ط أ الرجل ا م ر أ ت ه وهي ترضع حدثنا عيسى بن أ ح م د حدثنا ابن وهب حدثني مالك عن أ ب ي ا ل أ س و د محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة عن ج د ا م ة بنت وهب ا ل أ س د ي ة أ ن ه ا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أ ن أ ن ه ى عن ا ل غ ي ل ة حتى ذكرت أ ن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أ و ل ا د ه م قال مالك و ا ل غ ي ل ة أ ن يمس الرجل ا م ر أ ت ه وهي ترضع قال عيسى بن أ ح م د وحدثنا إ س ح ا ق بن عيسى حدثني مالك عن أ ب ي ا ل أ س و د نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن ق ت ا د ة عن أ ب ي عبد الله عن زيد بن أ ر ق م أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب قال ق ت ا د ة يلده ويلده من الجانب الذي يشتكيه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و عبد الله اسمه ميمون هو شيخ بصري حدثنا رجاء بن رجاء العدوي حدثنا محمد ا ل بصري حدثنا عمرو بن محمد بن أ ب ي رزين حدثنا ش ع ب ة عن خالد الحذاء حدثنا ميمون أ ب و عبد الله قال سمعت زيد بن أ ر ق م قال أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نتداوى من ذات الجنب ب ا ل ق ص ط البحري والزيت قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إ ل ا من حديث ميمون عن زيد بن أ ر ق م وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث حدثنا إسحاق حدثنا حدثنا يزيد عبد بن الأنصاري عن بن عن بن بن معا مالك الله موسى السلمي كعب عمر خصيفة أ ن نافع بن جبير بن مطعم أ خ ب ر ه عن عثمان بن أ ب ي العاص أ ن ه قال أ ت ا ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يهلكني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك سبع مرات وقل أ ع و ذ بعزه الله وقوته من شر ما أ ج د قال ففعلت ف أ ذ ه ب الله ما كان بي فلم أ ز ل امر به أ ه ل ي وغيرهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني ع ت ب ة بن عبد الله عن أ س م ا ء بنت عميس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم س أ ل ه ا بما تستمشين قالت بالشبرم قال حار جار قالت ثم استمشيت ب ا ل س ن ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أ ن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة في قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب يعني دواء المشي حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن قساده عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن أ خ ي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إ ل ا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا رسول سقيته قد ثم فلم يزده إ ل ا استطلاقا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أ خ ي ك اسقه عسلا فسقاه عسلا فبرا قال أ ب و عيسى هذا حدثنا المثنى حدثنا حديث حسن صحيح محمد محمد بن حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن يزيد بن خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أ ج ل ه فيقول سبع مرات أسأل ا ل ل ه ابو ل ع ظ ي م ر العرش العظيم أن يشفيك إلا ع يشفيك أن ف ي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث المنهال بن ع م ر حدثنا أ ح م د بن سعيد ا ل أ ش ق ر الرباطي حدثنا روح بن ع ب ا د ة حدثنا مرزوق أ ب و عبد الله الشامي حدثنا رجل من أ ه ل الشام أ خ ب ر ن ا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ص ا ب أ ح د ك م الحمى ف إ ن الحمى ق ط ع ة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع نهرا جاريا ليستقبل ج ر ي ة الماء فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد ص ل ا ة الصبح قبل طلوع الشمس فليغتمس فيه ثلاث غمسات ث ل ا ث ة أ ي ا م ف إ ن لم ي ب ر أ في ثلاث فخمس و إ ن لم ي ب ر أ في خمس فسبع ف إ ن لم ي ب ر أ في سبع فتسع ف إ ن ه ا لا تكاد تجاوز تسعا ب إ ذ ن الله قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن أ ب ي حازم قال سئل سهل بن سعد و أ ن ا أ س م ع ب أ ي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أ ح د أ ع ل م به مني كان علي ي أ ت ي بالماء في ترسه و ف ا ط م ة تغسل عنه الدم و أ ح ر ق له حصير فحشي به جرحه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا علي بن حجر قال أ خ ب ر ن ا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا مثل المريض إ ذ ا ب ر أ وصح ك ا ل ب ر د ة تقع من السماء في صفائها ولونها حدثنا عبد الله بن سعيد ا ل أ ش د حدثنا ع ق ب ة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إ ب ر ا ه ي م ا ل ت ي م ي عن أ ب ي ه عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخلتم على المريض فنفسوا له في أ ج ل ه ف إ ن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب حدثنا ه ن ا د ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إ س م ا ع ي ل بن عبيد الله عن أ ب ي صالح ا ل أ ش ع ر ي عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال أ ب ش ر ف إ ن الله يقول هي ناري أ ص ل ط ه ا على عبدي المذنب لتكون حظه من النار حدثنا إ س ح ا ق بن منصور قال أ خ ب ر ن ا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن قال كانوا يرتجون الحمى ل ي ل ة ك ف ا ر ة لما نقص من الذنوب حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد ا ل أ م و ي حدثنا أ ب ي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أ ب و س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا ف ل أ ه ل ه ومن ترك ضياعا ف إ ل ي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر و أ ن س وقد رواه الزهري عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ط و ل من هذا وأتم معنى ضياعا ضائعا ليس له شيء ف أ ن ا أ ع و ل ه و أ ن ف ق عليه حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى بن واصل حدثنا محمد بن القاسم ا ل أ س د ي حدثنا الفضل بن دلهم حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أ ب ي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ا ل ق ر آ ن والفرائض وعلموا الناس ف إ ن ي مقبوض قال أ ب و عيسى هذا حديث فيه اضطراب وروى أ ب و أ س ا م ة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حريث أ خ ب ر ن ا أ ب و أ س ا م ة عن عوف بهذا بمعناه ومحمد بن القاسم ا ل أ س د ي قد ضعفه أ ح م د بن حنبل وغيره حدثنا عبد بن حميد حدثني زكرياء بن عدي أ خ ب ر ن ا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت ا م ر أ ة سعد بن الربيع ب ا ب ن ت ي ه ا من سعد إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك يوم أ ح د شهيدا و إ ن عمهما أ خ ذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إ ل ا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آ ي ة الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى عمهما فقال أ ع ط ابنتي سعد الثلثين و أ ع ط أ م ه م ا ث م ن وما بقي فهو لك قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أ ي ض ا عن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثنا الحسن بن ع ر ف ة حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أ ب ي قيس ا ل أ و د ي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إ ل ى أ ب ي موسى وسلمان بن ربيعه ف س أ ل ه م ا عن ا ل إ ب ن ة و ا ب ن ة ا ل إ ب ن و أ خ ت ل أ ب و أ م فقالا ل ل إ ب ن ة النصف و ل ل أ خ ت من ا ل أ ب و ا ل أ م ما بقي وقالا له انطلق إ ل ى عبد الله ف ا س أ ل ه ف إ ن ه سيتابعنا ف أ ت ى عبد الله فذكر ذلك له و أ خ ب ر ه بما قالا قال عبد الله قد ضللت إ ذ ن وما أ ن ا من المهتدين ولكن أ ق ض ي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ل ا ب ن ة النصف و ل ا ب ن ة الابن السدس تكمله الثلثين و ل ل أ خ ت ما بقي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و قيس ا ل أ و د ي اسمه عبد الرحمن بن ثروان الكوفي وقد رواه ش ع ب ة عن أ ب ي قيس حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي أ ن ه قال إ ن ك م تقرؤون هذه ا ل آ ي ة من بعد و ص ي ة توصون بها أ و دين و أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل ا ل و ص ي ة و إ ن أ ع ي ا ن بني ا ل أ م يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أ خ ا ه ل أ ب ي ه و أ م ه دون أخيه لأبيه حدثنا بن دار حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة عن أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق أبو عن الحارث عن ع ل ي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ ع ي ا ن بني ا ل أ م يتوارثون دون بني العلات قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من حديث أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث بعض في والعمل على هذا ا على ل حدثنا ي ع د ع م ة أهل ل ا عبد ل م حدثنا ع الرحمن عبد ا بن سعد أ خ ب ر ن ا عمرو بن أ ب ي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني و أ ن ا مريض في بني س ل م ة فقلت يا نبي الله كيف أ ق س م مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في أ و ل ا د ك م للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن ا ل آ ي ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ش ع ب ة وابن ع ي ي ن ة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي أ خ ب ر ن اخبرنا ابن عيينة أ محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت ف أ ت ا ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوجدني قد أ غ م ي علي ف أ ت ى ومعه أ ب و بكر وعمر وهما ماشيان ف ت و ض أ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه ف أ ف ق ت فقلت يا رسول الله كيف أ ق ض ي في مالي أ و كيف أ ص ن ع في مالي فلم يجبني شيئا وكان له تسع أ خ و ا ت حتى نزلت آ ي ة الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ا ل آ ي ة قال جابر في نزلت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أ ب ي ه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض ب أ ه ل ه ا فما بقي فهو ل أ و ل ى رجل ذكر حدثنا عبد بن حميد أ خ ب ر ن ا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أ ب ي ه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ن ح و قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه الله وسلم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا طاووس مرسلا عليه صلى عرفة هارون الحسن حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن ق ت ا د ة عن الحسن عن عمران بن ح س ي ن قال جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ابني مات فما لي في ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك آخر فلما ولى سجس آخر دعاه قال إ ن السدس ا ل آ خ ر طعمه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن معقل بن يسار حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال مرة قال ق ب ي ص ة وقال م ر ة رجل عن قبيصه بن ذ ؤ ي ب قال جاءت ا ل ج د ة أ م ا ل أ م و أ م ا ل أ ب إ ل ى أ ب ي بكر فقالت إ ن ابن ابني أ و ابن بنتي مات وقد أ خ ب ر ت أ ن لي في كتاب الله حقا فقال أبو بكر ما أ ج د لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء و س أ س أ ل الناس قال ف س أ ل فشهد ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع ط ا ه ا السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن م س ل م ة قال ف أ ع ط ا ه ا السدس ثم جاءت ا ل ج د ة ا ل أ خ ر ى التي تخالفها إ ل ى عمر قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أ ح ف ظ ه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أ ن عمر قال إ ن اجتمعتما فهو لكما و أ ي ت ك م ا إ ن ف ر د ت به فهو لها حدثنا الانصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إ س ح ا ق بن خرشه عن قبيصه بن ذئيب قال جاءت الجده إ ل ى ابي بكر تساله ميراثها قال فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أ س أ ل الناس ف س أ ل الناس فقال ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ع ط ا ه ا السدس فقال أ ب و بكر هل معك غيرك فقام محمد بن م س ل م ة ا ل أ ن ص ا ر ي فقال مثلما قال المغيره بن ش ع ب ة فانفذه لها أ ب و بكر قال ثم جاءت ا ل ج د ة ا ل أ خ ر ى إ ل ى عمر بن الخطاب ت س أ ل ه ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس ف إ ن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما فهو خلت لها به قال ابو عيسى وفي الباب عن بريده وهذا احسن وهو اصح من حديث ابن عيينه حدثنا الحسن بن عرفه حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجده مع ابنها إ ن ه ا أ و ل ج د ة أ ط ع م ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إ ل ا من هذا الوجه وقد ورث بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله الجدة ابنها يورثها صلى عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم مع حدثنا بن دار حدثنا أ ب و أ ح م د ز ب ي ر ي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أ ب ي ا م ا م ة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن الخطاب إ ل ى أ ب ي ع ب ي د ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ل ل ه ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ع ا ئ ش ة والمقدام بن معد يكرب وهذا منصور أخبرنا إسحاق حديث حسن صحيح أخبرنا إسحاق بن منصور أ خ ب ر ن ا أ ب و عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له وهذا حديث حسن غريب وقد أرسله بعضهم ولم لا عائشة غريب أرسله يذكر حديث من بعضهم حسن عن له فيه واختلف فيه أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال و ا ل خ ا ل ة والعمه و إ ل ى هذا الحديث ذهب أ ك ث ر أ ه ل العلم في توريث ذوي ا ل أ ر ح ا م و أ م ا زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال حدثنا بندار حدثنا بندار يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن ا ل أ ص ب ه ا ن ي عن مجاهد وهو ا بن وردان عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عزق ن خ ل ة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه إلى بعض أهل بعض ا ل ق ر ي ة وهذا حديث حسن. حدثنا ي ح س ح د ث ن ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن ع م ر بن دينار عن ع و س ج ة عن ابن عباس أ ن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارث الا إ عبدا هو اعتقه ف أ ع ط ا ه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن والعمل عند أ ه ل العلم في هذا الباب إ ذ ا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت بال المسلمين حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ولم يجعل يترك في بيت سعيد عصبة عبد بن أن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري وحدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أ س ا م ة بن زيد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري نحوه قال أ ب و عيسى وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو ه هكذا رواه الزهري هذا الزهري ذ ا واحد وروا مالك حديث حسن صحيح نحو حسين وغير علي عثمان عن عن عن بن عن بن معمر عمر عن أسامة بن زيد عمر ن النبي صلى الله صلى عليه ل و س نحوه وحديث مالك وهم وهما وقد فيه مالك مالك و ا ه بن ع ع ض ه م مالك فقال عثمان ن بن عمر ع وعمرو أ أصحاب ك مالك ث ر قالوا ن ا ل ك عن ع م بن عثمان ع م ر بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان وجعل ل والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد ا عثمان هذا ميراث يعرف في عمر عند بعض ف بن أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته و وقال ر يرثه ث ت ه بعضهم من المسلمين وقال بعضهم لا ورثته من المسلمين و ا حدثنا ت ج و ا ب ح ي ا ل ب ي صلى ل ل عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وهو قول الشافعي ه وهو يرث حميد د ث ن ا ح بن م س ع د ة حدثنا حسين بن نمير عن ابن أ ب ي ليلى عن أ ب ي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أ ه ل ملتين قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إ ل ا من حديث ابن أ ب ي ليلى حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن إ س ح ا ق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث قال أ ب و عيسى هذا حديث لا, يصح لا يعرف إ ل ا من هذا الوجه وقد إ س ح ا بن ب ع الله بن أبي فروة قد تركه بعض أ ه ل الحديث منهم أ ح م د بن حنبل والعمل أو وقال هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ وقال بعضهم إذا كان القتل على أهل عند بعضهم أن خطأ خطأا يرث فانه يرث وهو قول مالك حدثنا ق ت ي ب ة و أ ح م د بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر ا ل د ي ة على ا ل ع ا ق ل ة ولا ترث ا ل م ر أ ة من د ي ة زوجها شيئا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 عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين ا م ر أ ة من بني لحيان سقط ميتا ب غ ر ة عبد أ و أ م ة ثم إ ن ا ل م ر أ ة التي قضي عليها ب ا ل غ ر ة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ميراثها لبنيها وزوجها و أ ن عقلها على عصبتها قال أ ب و عيسى وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه مالك عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي سلمة عن أبي هريره ة ومالك ا ل عن ز ر ي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا أ ب و أ س ا م ة وابن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ا ل س ن ة في الرجل من أ ه ل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أ و ل ى الناس بمحياه ومماته قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد عن بن وهب ابن موهب الدارين الله ويقال تميم الداري وقد أ د خ ل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري ق ب ي ص ة بن ذؤيب ولا يصح رواه يحيى بن ح م ز ة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه ق ب ي ص ة بن ذؤيب والعمل على هذا الحديث عند بعض أ ه ل العلم وهو عندي ليس بمتصل وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الولاء لمن اعتق حدثنا قتيبة قال لهيعة شعيب أبيه عليه أيما ابن بن حدثنا جده عن عن عن أن الله الله رسول صلى وسلم رجل عمر عاهر ب ح ر ة أ و أ م ة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث قال أ ب و عيسى وقد روى غير ابن لهيعه ة ذ هذا ا الحديث والعمل العلم الزنا لا حدثنا على أهل ولد عند شعيب يرث أبيه قتيبة عن عمر بن أن من حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال قال أ ب و عيسى هذا حديث ليس اسناده بالقوي حدثنا هارون أ ب و موسى المستملي البغدادي حدثنا محمد بن حرب حدثنا عمر بن ر ؤ ب ة ا ل ت غ ل ب ي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بشر البصري عن و ا ث ل ة بن ا ل أ س ق ع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م ر أ ة تحوز ث ل ا ث ة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه هذا لا إلا حديث حسن غريب لا يعرف مرضت ن من بن هذا الوجه من حديث محمد حديث ح ب ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه حدثنا حدثنا سعد سفيان عيينة عن عن عن الزهري عامر وقاص قال عمر م عام الفتح مرضا أ ش ف ي ت منه على الموت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إ ن لي مالا كثيرا وليس يرثني إ ل ا ابنتي أ ف أ و ص ي بمالي كله قال لا قلت لا فاثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إ ن ك إ ن تدع ورثتك أ غ ن ي ا ء خير من أ ن تدعهم ع ا ل ة يتكففون الناس و إ ن ك لن تنفق ن ف ق ة إ ل ا أ ج ر ت فيها حتى ا ل ل ق م ة ترفعها إ ل ى في ا م ر أ ت ك قال قلت يا رسول الله أ خ ل ف عن هجرتي قال إ ن ك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إ ل ا ازددت به ر ف ع ة و د ر ج ة ولعلك أ ن تخلف حتى ينتفع بك أ ق و ا م اللهم ويضر آخرون أصحابي ر بك انضل ه ه ج ت م ولا تردهم على أ ع ق ا ب ه م لكن البائس سعد بن خ و ل ة ي ر ف ي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن مات ب م ك ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا من غير وجه وقاص حديث صحيح الحديث غير أبي الباب ابن عباس هذا بن عن عن سعد حسن من والعمل على هذا عند أ ه ل العلم أ ن ه ليس للرجل أ ن يوصي ب أ ك ث ر من الثلث وقد استحب بعض أ ه ل العلم أ ن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث نصر بن بن الجهضمي علي حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر حدثنا ا ل أ ش ع ث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الرجل ليعمل و ا ل م ر أ ة ب ط ا ع ة الله ستين س ن ة ثم يحضرهما الموت فيضاران في ا ل و ص ي ة فتجب لهما النار ثم ق ر أ علي أ ب و ه ر ي ر ة من بعد و ص ي ة يوصى بها أ و دين غير مضار و ص ي ة من الله إلى قوله ذلك الفوز العظيم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب و نصر بن علي الذي روى عن ا ل أ ش ع ث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إ ل ا ووصيته م ك ت و ب ة عنده قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و قطن عمرو بن الهيثم البغدادي حدثنا مالك بن مغول عن ط ل ح ة بن مصرف قال قلت لابن أ ب ي أ و ف ى أ و ص ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت كيف كتبت ا ل و ص ي ة وكيف أ م ر الناس قال أوصى بكتاب الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث مالك بن مغول حدثنا علي بن حجر وهناد قالا حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي شرحبيل مسلم بن بن عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجه الوداع ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إ ل ى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه ل ع ن ة الله ا ل ت ا ب ع ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا تنفق ا م ر أ ة من بيت زوجها إ ل ا ب إ ذ ن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أ ف ض ل أ م و ا ل ن ا ثم قال ا ل ع ا ر ي ة م ؤ د ا ت والمنحه م ر د و د ة والدين مقضي والزعيم غارم قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عمرو بن خ ا ر ج ة و أ ن س وهو حديث حسن صحيح وروايه ق د ي عن أبي م م ة عن ن ا ل ب صلى ل ل ا عليه وسلم من غير ه من ذ اسماعيل الوجه ورواية إ بن عياش عن أ ه ل العراق و أ ه ل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير وروايته عن أهل الشام فيما مناكير وروايته به تفرد عنهم روى أصح عن هكذا قال محمد بن إ سمعت ا ي ل قال س م ع أ ح م د بن الحسن ي قال و ل ق أ ح م د بن حنبل إ س م ا ع ي ل بن عياش أ ص ل ح حديثا من ب ق ي ة و ل ب ق ي ة أ ح ا د ي ث مناكير عن الثقات وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عادي يقول قال أ ب و إ س ح ا ق الفزاري خذوا عن ب ق ي ة ما حدث عن ا ل ث ق ا ت ولا ت أ خ ذ و ا عن إ س م ا ع ي ل بن عياش ما حدث عن ا ل ث ق ا ت ولا عن غير السقاط ت حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن قتادة خارجة أن النبي قتيبة أبو حوشب عبد أن وسلم عمر عليه شهر الله صلى خ ب على ناقته و أ ن ا تحت جيرانها وهي تخصع بجرتها و إ ن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول إ ن الله أ ع ط ى كل ذي حق حقه ولا و ص ي ة لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إ ل ى غير أ ب ي ه او انتمى إ ل ى غير مواليه ر غ ب ة عنهم فعليه ل ع ن ة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال وسمعت أ ح م د بن الحسن ي قال و ل ق أ ح م د بن حنبل لا أ ب ا ل ي بحديث شهر بن حوشب قال و س أ ل ت محمد بن إ س م ا ع ي ل عن شهر بن حوشب فوثقه وقال إنما يتكلم فيه بن عون يتكلم فيه ثم روى ابن عون عن هلال ا بن أ ب ي زينب عن شهر ا بن حوشب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ب ي إ س ح ا ق الهمداني عن الحارث عن علي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ض ى ب د ي ن قبل ابو ل الوصية و وأنتم تقرون ص ي ة ق ل الدين قال أ ب عيسى والعمل على هذا عند ع ا م ة أ ه ل العلم أ ن ه ي ب د أ بالدين قبل الوصيه ة حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بندار عبد بن م د حدثنا ي سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي إسحاق عن عن قال أ و ص ى الي أ خ ي ب ط ا ئ ف ة من ماله فلقيت أ ب ا الدرداء فقلت إ ن أ خ ي أ و ص ى الي ب ط ا ئ ف ة من ماله ف أ ي ن ترى لي وضعه في الفقراء أ و المساكين أ و المجاهدين في سبيل الله فقال أ م ا أ ن ا فلو كنت لم أ ع د ل بالمجاهدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إ ذ ا شبع قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ع ر و ة أ ن ع ا ئ ش ة أ خ ب ر ت ه أ ن ب ر ي ر ة جاءت تستعين ع ا ئ ش ة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها ع ا ئ ش ة ارجعي إ ل ى أ ه ل ك ف إ ن أ ح ب أ ن أ ق ض ي عنك كتابتك ويكون لي و ل ا ئ ك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا عليك بريرة فأبوا تحتسب أن إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي ف إ ن م ا الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أ ق و ا م يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له و إ ن اشترط م ئ ة م ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ع ا ئ ش ة والعمل على هذا عند أ ه ل العلم أ ن الولاء لمن اعتق حدثنا, بندار حدثنا عبد الرحمن عبد مهدي بن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 وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. حدثنا ي ح س صحيح و ل ل على ع م ه ذ ا ع ن د أهل ابي ل ل ع م حدثنا ا ن أ ب عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة حدثنا عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقد رواه ش ع ب ة وسفيان الثوري ومالك بن أ ن س عن عبد الله بن دينار ويروى عن ش ع ب ة قال لوددت أ ن عبد الله بن دينار حين حدث ب هذا الحديث أ ذ ن لي حتى كنت أ ق و م إ ل ي ه ف أ ق ب ل راسه أ س ه و و ر يحيى بن ل م ا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فيه يحيى بن سليم والصحيح عن عبيد عبيد عليه فيه عن عمر عن عبد الله بن عن ابن بن وهو وهم عمر وسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه غير واحد عن عبيد الله ا بن عمر قال أ ب و عيسى وتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم حدثنا عن عن عن خطبنا معاوية الأعمش التيمي قال فقال أبو أبيه علي من زعم أ ن عندنا شيئا ن ق ر أ ه إ ل ا كتاب الله وهذه ا ل ص ح ي ف ة ص ح ي ف ة فيها أ س ن ا ن ا ل إ ب ل و أ ش ي ا ء من الجراحات فقد كذب وقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة حرام ما بين عير إ ل ى ثور فمن أ ح د ث فيها حدثا أ و آ و ى محدثا فعليه ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس أ ج م ع ي ن لا يقبل الله منه يوم ا ل ق ي ا م ة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إ ل ى غير أ ب ي ه أ و تولى غير مواليه فعليه لعنة أجمعين الله والملائكة والناس أجمعين لا ي قال ب ل ل منه صرف و ع د وذمة ابو ل ل م م س يسعى ي ن واحدة ه أدناهم ا أ قال ب عيسى وروى بعضهم عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م التيمي عن الحارث بن سويد عن علي نحوه قال أ ب و عيسى هذا وجه حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن علي من عن عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الرحمن حدثنا عبد عبد وسعيد عبد سعيد بن بن بن سفيان عن عن بن عن من بني فزارة إلى النبي الجبار العلاء الجبار العطار المخزومي قالا الزهري المسيب قال جاء فزارة الله عليه أبي رجل إلى صلى وسلم فقال هريرة يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما رسول أسود ولدت إن ف قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إ ب ل قال نعم قال فما أ ل و ا ن ه ا قال حمر قال فهل فيها أ و ر ق قال نعم إ ن فيها لورقا قال انا اتاها ذلك قال لعل عرقا نزعها قال فهذا لعل عرقا نزعه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أ س ا ر ي ر وجهه فقال أ ل م تري أ ن مجززا نظر آ ن ف ا إ ل ى زيد بن ح ا ر ث ة و أ س ا م ة بن زيد فقال هذه ا ل أ ق د ا م بعضها من بعض قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى ابن ع ي ي ن ة هذا الحديث عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة وزاد فيه أ ل م تر ي أ ن مجززا مر على زيد بن ح ا ر ث ة و أ س ا م ة بن زيد قد غطيا رؤوسهما وبدت أ ق د ا م ه م ا فقال إ ن هذه ا ل أ ق د ا م بعضها من بعض وهكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينه ة ذ ا الحديث عن الزهري عن عن عروة عن عائشة وهذا حدثنا ي ح س صحيح وقد ح ت ج بعض أهل ازهر ل ل الحديث القافة ع م إقامة أمر بهذا حدثنا في أ بن مروان البصري حدثنا محمد بن سواء حدثنا أ ب و معشر عن سعيد عن أ ب ي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تذهب ت وحر ح قال ر ج ابو ر فرس ت نشات ه ا قال ولو شق أ عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه و أ ب و معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أ ه ل العلم من قبل حفظه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إ س ح ا ق بن يوسف ا ل أ ز ر ق حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعطي ا ل ع ط ي ة ثم يرجع فيها كالكلب أ ك ل حتى إ ذ ا شبع قاء ثم عاد فرجع في ق ي ئ ه قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن ع م ر حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أ ب ي عدي عن حسين المعلم عن ع م ر بن شعيب حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال لا يحل للرجل فيها يعطي عطية ثم يرجع أن ثم إ ل ا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي ا ل ع ط ي ة ثم يرجع فيها كمثل الكلب أ ك ل حتى إ ذ ا شبع قاء ثم عاد في قيئه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الشافعي لا يحل لمن وهب ه ب ة أ ن يرجع فيها إ ل ا الوالد فله أ ن يرجع فيما أ ع ط ى ولده واحتج بهذا الحديث حدثنا أ ح م د بن الضبي حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أ ب ي ا م ا م ة بن سهل بن حنيف أ ن عثمان بن عفان أ ش ر ف يوم الدار فقال أنشدكم الله أ ت ع ل م و ن أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث زنا بعد إ ح ص ا ن أ و ارتداد بعد إ س ل ا م أ و قتل نفسا بغير حق فقتل به فوالله ما زنيت في ج ا ه د ي ة ولا في إ س ل ا م ولا ا ر ت د ت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم ا تقتلونني قال القطان الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه وروا سلمة أبو بن بن بن وفي مسعود عيسى عن عن سعيد فرفعه وروا يحيى بن سعيد حديث يحيى يحيى حسن حمد وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث ف أ و ق ف و ه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص الأحوص هناد غرقدة عن بن عن سليمان بن عمر بن الأحوص عن أبيه قال أبو أبيه شبيب عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ح ج ة الوداع للناس أ ي يوم هذا قالوا يوم الحج ا ل أ ك ب ر قال ف إ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م و أ ع ر ا ض ك م بينكم حرام ك ح ر م ة يومكم هذا في بلدكم هذا أ ل الا لا يجني جان إ لا على نفسه؟ ألا لا نفسه يجني جان على ولده ولا مولود على والده أ ل ا و إ ن الشيطان قد أ ي س من أ ن يعبد في بلادكم هذه أ ب د ا ولكن ستكون له ط ا ع ة فيما تحتقرون من أ ع م ا ل ك م فسيرضى به قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي ب ك ر ة وابن عباس وجابر و ح ذ ي م بن عمرو السعدي وهذا حديث حسن صحيح وروا زائدة عن شبيب بن غرقدة نحوه ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة نعرفه غرقدة بندار زائدة إلا حدثنا بن حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ذئب حديث سعيد عن بن من بن بن ابن شبيب شبيب أبي يحيى حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أ ب ي ه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياخذ أ ح د ك م عصا أ خ ي ه لاعبا أ و جادا فمن أ خ ذ عصا أ خ ي ه فليردها إ ل ي ه قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن ص ر د و ج ع د ة و أ ب ي ه ر ي ر ة وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل الا من حديث ابن حديث أبي ا ذئب و س ئ ب ابن صحبة يزيد قد له س من ع م النبي صلى الله صلى عليه وسلم أ حديث ا وهو غ ل ابن م و ق ض ا ل ب ي صلى ابي ل ل عليه وسلم ه وهو ا ن ن سبع س ن ابن ووالده ل يزيد س ا ئ ب له أ ح ا د ي ث هو من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والسائب بن يزيد هو ابن أ خ ت نمر حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حاتم بن إ س م ا ع ي ل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج يزيد مع النبي صلى الله عليه مع وسلم الله صلى حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين ف قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان كان محمد بن يوسف سبتا صاحب حديث وكان السائب بن يزيد جده ة وكان محمد بن يوسف يقول و السائب بن حدثني بن محمد يزيد و جدي أمي من قبل أمي حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ش ا ر على أ خ ي ه ب ح د ي د ة لعنته ا ل م ل ا ئ ك ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي ب ك ر ة و ع ا ئ ش ة وجابر وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث خالد الحذاء ورواه أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه وزاد فيه لأبيه ورواه بن من محمد ولم وأمه عن عن نحوه وإن كان الحذاء خالد وزاد أخاه لأبيه وأمه قال و أ خ ب ر ن ا بذلك ق ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب بهذا حدثنا عبد الله بن م ع ا و ي ة الجمحي البصري حدثنا حماد بن سلمه عن أ ب ي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يتعاطى السيف مسلولا قال أبو عيسى وفي الباب عن أ ب ي بكره ة و ذ ا حدثنا ي ح س غريب من حديث من م ح د بن س ل معدي وروا ابن ل ه ي ة هذا ا ل ح ث عن أ بن ي الزبير ع جابر الجهني النبي الله بنت وعن و عن عليه صلى سليمان م و ح د ث ح د ب سلم عندي أ ص حدثنا ح ابن دار حدثنا م عجلان عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذ م ة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته قال أ ب و عيسى وفي الباب عن جندب وابن عمر حدثنا النضر بن اسماعيل أ ب و ا ل م غ ي ر ة عن محمد بن س و ق ة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال خطبنا عمر ب ا ل ج ا ب ي ة فقال يا أ ي ه ا الناس إ ن ي قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أ و ص ي ك م ب أ ص ح ا ب ي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ي ف ش الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد أ ل ا لا يخلون رجل ب ا م ر أ ة إ ل ا كان ثالثهما الشيطان عليكم ب ا ل ج م ا ع ة و إ ي ا ك م و ا ل ف ر ق ة ف إ ن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد من اراد ب ح ب و ح ة ا ل ج ن ة فيلزم ا ل ج م ا ع ة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة محمد المبارك ابن بن عن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا إ ب ر ا ه ي م بن ميمون عن ابن طاووس عن أ ب ي ه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعه ة ذ ا حديث حسن غريب لا نعرفه من حدثنا ي ا ب ع ب س إ ل ابو من حدثنا هذا الوجه أ بكر بن نافع البصري حدثني المعتمر بن سليمان حدثنا سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله لا يجمع أ م ت ي أ و قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن ويد صلى الله عليه على ضلاله الله إلى النار شذ شذ قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان وقد روى عنه أ ب و داود الطيالسي وابو عامر العقدي وغير واحد من أ ه ل العلم قال أبو عيسى وتفسير ا ل ج م ا ع ة عند أ ه ل العلم هم أ ه ل الفقه والعلم والحديث قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت علي بن الحسن يقول س أ ل ت عبد الله بن المبارك من ا ل ج م ا ع ة فقال أ ب و بكر وعمر قيل له قد مات أ ب و بكر وعمر قال فلان وفلان قيل له قد مات فلان وفلان فقال عبد الله بن المبارك أ ب و ح م ز ة السكري جماعه قال أ ب و عيسى و أ ب و ح م ز ة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا و إ ن م ا قال هذا في حياته عندنا حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد خالد بن منيع بن هارون أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل أبي خالد عن قيس بن أ ب ي حازم عن أ ب ي بكر الصديق أ ن ه قال أ ي ه ا الناس إ ن ك م تقرؤون هذه ا ل آ ي ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا عليكم أ ن ف س ك م لا يضركم من ضل إ ذ ا اهتديتم وإني سمعت رسول سمعت ان ل ل صلى الله عليه وسلم يقول ه إ الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه حدثنا محمد حدثنا بن بشار يزيد بن هارون عن اسماعيل بن ابي خالد نحوه قال ابو عيسى وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ م س ل م ة ونعمان بن بشير وعبد الله بن عمر و ح ذ ي ف ة وهذا حديث صحيح وهكذا روى غير واحد عن إ س م ا ع ي ل نحو حديث يزيد ورفعه بعضهم عن إ س م ا ع ي ل و أ و ق ف ه بعضهم حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عبد بن حدثنا محمد عن عمرو بن أ ب ي عمرو وعبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي عن ح ذ ي ف ة عن اليمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ل ت أ م ر ن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أ و ل ي ش ك ن الله أ ن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن عمر بن أ ب ي عمر بهذا الاسناد نحوه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر بن أ ب ي عمر عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن ا ل أ ن ص ا ر ي ا ل أ ش ه ل ي عن ح ذ ي ف ة بن اليمان أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى تقتلوا امامكم وتجتلدوا ب أ س ي ا ف ك م ويرث دنياكم شراركم قال أبو عيسى هذا حدثنا ي ح س إ ن م نصر ع عمر عمر ر ف ه من بن حدثنا ن حديث أبي بن علي الجهضمي حدثنا سفيان عن محمد بن سوقه عن نافع بن جبير عن أ م س ل م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ذكر الجيش الذي يخسف بهم فقالت أ م س ل م ة لعل فيهم ا ل م ك ر ة قال إ ن ه م يبعثون على نياتهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن ع ا ئ ش ة أ ي ض ا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أ و ل من قدم ا ل خ ط ب ة قبل ا ل ص ل ا ة مروان فقام رجل فقال لمروان خالفت ا ل س ن ة فقال يا فلان ترك ما هنالك فقال أ ب و سعيد أ م ا هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ر أ ى منكرا فلينكره بيده ومن لم يستطع, ومن لم يستطع فبقلبه ل لم س يستطع ا ن ومن ه ف ب وذلك أ ض ع ف ا ل إ ي م ا ن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا ا ل أ ع م ش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على س ف ي ن ة في البحر ف أ ص ا ب بعضهم أ ع ل ا ه ا و أ ص ا ب بعضهم أ س ف ل ه ا فكان الذين في أ س ف ل ه ا يصعدون فيستقون الماء فيطبون على الذين في أ ع ل ا ه ا فقال الذين في أ ع ل ا ه ا لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أ س ف ل ه ا ف إ ن ا ننقبها من أ س ف ل ه ا ف ن س ت قال ي فإن أ خ ذ و ع ى أيديهم فمنعوهم ن و ج ابو جميعا غرقوا قال أ عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أ ب و يزيد حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن محمد بن جحاده عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال إ ن من أ ع ظ م الجهاد ك ل م ة عدل عند سلطان جائر قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي أ م ا م ة وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أ ب ي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن خباب بن ا ل أ ر ث عن أ ب ي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة ف أ ط ا ل ه ا قالوا يا رسول الله صليت ص ل ا ة لم تكن تصليها قال أ ج ل إ ن ه ا ص ل ا ة ر غ ب ة و ر ه ب ة إ ن ي س أ ل ت الله فيها ثلاثا ف أ ع ط ا ن ي اثنتين ومنعني و ا ح د ة س أ ل ت ه أ ن لا يهلك أ م ت ي ب س ن ة ف أ ع ط ا ن ي ه ا و س أ ل ت ه أ ن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم ف أ ع ط ا ن ي ه ا و س أ ل ت ه أ ن لا يذيق بعضهم ب أ س بعض فمنعنيها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وفي الباب عن سعد وابن عمر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 فانه لا يرد واني اعطيتك لامتك ان لا اهلكهم بسنه عامه وان لا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو يكون عليهم قال اجتمع بأقطارها أقطارها من من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضهم حتى ويسبي بعضهم بعضا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن ج ح ا د ة عن رجل عن طاووس عن أ م مالك ا ل ب ه ز ي ة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ت ن ة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آ خ ذ ب ر أ س فرسه يخيف العدو ويخيفونه قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ م مبشر و أ ب ي سعيد وابن عباس وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد رواه الليث بن أ ب ي سليم عن طاووس عن أ م مالك البهزيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن م ع ا و ي ة الجمحي حدثنا حماد بن س ل م ة عن ليث عن طاووس عن زياد بن سيمين كوشه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون ف ت ن ة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أ ش د من السيف قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعتم محمد بن إ س م ا ع ي ل يقول لا يعرف لزياد بن سيمين ك و ش ة غير هذا الحديث رواه حماد بن س ل م ة عن ليث ف ر ف ع و رواه حماد بن زيد عن ليث ف أ و ق ف ه حدثنا هند ا حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن زيد ب وهب عن ح ذ ي ف ة بن اليمان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 ينام الرجل النومه فتقبض ا ل أ م ا ن ة من قلبه فيظل أ ث ر ه ا مثل ا ل و ق ت ثم ينام نومه فتقبض ا ل أ م ا ن ة من قلبه فيظل أ ث ر ه ا مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفطت فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أ خ ذ حصاه فدحرجها على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أ ح د ه م يؤدي ا ل أ م ا ن ه حتى يقال إ ن في بني فلان رجلا أ م ي ن ا وحتى يقال للرجل ما أ ج ل د ه و أ ظ ر ف ه و أ ع ق ل ه وما في قلبه مثقال ح ب ة من خردل من إ ي م ا ن قال ولقد أ ت ى علي زمان وما أ ب ا ل ي أ ي ك م بايعت فيه لئن كان مسلما ليردنه على دينه ولئن كان يهوديا أ و نصرانيا ليردنه على ساعيه ف أ م ا اليوم فما كنت ل أ ب ا ي ع منكم إ ل ا فلانا وفلانا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أ ب ي سنان عن أ ب ي و ا ق ذ الليثي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إ ل ى خيبر مر ب ش ج ر ة للمشركين يقال لها ذات أ ن و ا ط يعلقون عليها أ س ل ح ت ه م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 قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و واخد ا ل ل ي س ي اسمه الحارث بن عوف وفي الباب عن أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أ ب ي عن القاسم بن الفضل حدثنا أ ب و ن ض ر ة العبدي عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى تكلم السباع ا ل إ ن س وحتى تكلم الرجل ع ذ ب ة صوته وشراك نعله وتخبره ف خ ذ ه بما أ ح د ث أ ه ل ه من بعده قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث القاسم بن الفضل و ا ل ق ا س مامون بن ل ل ف ض ثقة أ م عند اهل الحديث ن بن, بن, بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن ا داود الأعمش مجاهد قال قال محمود عمر أبو شعبة انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وانس وجبير بن مطعم وهذا حديث حسن صحيح حدثنا بندار حدثنا حديث حسن صحيح عبد حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن أ ب ي الطفيل عن ح ذ ي ف ة بن أ س ي د قال أ ش ر ف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غ ر ف ة ونحن نتذاكر ا ل س ا ع ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى تروا عشر آيات ط ل و ع الشمس من مغربها و ي أ ج و ج و م أ ج و ج و ا ل د ا ب ة و ث ل ا ث ة خ ت و ف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف ب ج ز ي ر ة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أ و تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا حدثنا ي ث قالوا ح محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات نحوه وزاد فيه الدخان حدثنا ه ن ا د حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن فرات ا ل ق ز ا ز نحو حديث وكيع عن سفيان حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود الطيالسي عن ش ع ب ة والمسعودي سمعا من فرات القزاز نحو حديث عبد الرحمن عن سفيان عن فرات وزاد فيه الدجال أ و الدخان حدثنا أبو موسى محمد بن حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد المثنة بن النعمان بن الله أبو أبو الأجلي موسى عن ش ع ب ة عن فرات نحو حديث أ ب ي داود عن شعبه ة وزاد ف ي قال و ا ل ع ا ش ر ة إ م ا ريح تطرحهم في البحر و إ م ا نزول عيسى بن مريم قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي وأبي هريرة وأم سلمة وصفية بنت حيي وهذا علي هريرة حيي حديث الباب سلمة بنت عن حسن صحيح حدثنا محمود حدثنا حدثنا إدريس بن غيلان حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي إدريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن المرهبي سلمة مسلم أبو أبي كهيل صفية قال ت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إ ذ ا كانوا بالبيداء أ و ببيداء من ا ل أ ر ض خسف ب أ و ل ه م و آ خ ر ه م ولم ينج أ و س ط ه م قلت يا رسول الله فمن كره منهم قال يبعثهم الله على ما في أ ن ف س ه م قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أبو كريب حدثنا عبد عبيد بن عن بن عن بن عن الله الله ا صيفي ربعي عمر عمر ل قال س م محمد بن عن عائشة ا ق ت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آ خ ر هذه ا ل أ م ة خسف ومسخ وقذف قالت قلت يا رسول الله أ ن ه ل ك وفينا الصالحون؟ قال نعم إ ذ ا ظهر الخبث قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من حديث ع ا ئ ش ة لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن معاوية الأعمش أبو عن إ ب ر ابيه ه ي التيمي م عن أ عن أ ب ي ذر قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال يا أ ب ا ذر أ ت د ر ي أ ي ن تذهب هذه قال قلت الله ورسوله أ ع ل م قال ف إ ن ه ا تذهب ت س ت أ ذ ن في السجود فيؤذن لها و ك أ ن ه ا قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها قال ثم ق ر أ وذلك مستقر لها قال وذلك ق ر ا ء ة عبد الله بن مسعود قال أبو عيسى وفي الباب عن صفوان و الباب عسال وحذيفة بن عن حدثنا ذ ي ي ف ة بن أ س وأنس وأبي موسى وهذا ي ح د ح س صحيح ح د ث ن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و أ ب و بكر بن نافع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن ع ر و ة بن الزبير عن زينب بنت أ ب ي سلمه عن ح ب ي ب ة عن أ م ح ب ي ب ة عن زينب بنت جحش قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول لا إ ل ه إ ل ا الله يرددها ثلاث مرات ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه ا وعقد عشرا قالت زينب قلت يا رسول الله افنهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد جود سفيان هذا الحديث هكذا روى الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن ع ي ي ن ة نحو هذا وقال الحميدي قال سفيان بن ع ي ي ن ة حفظت من الزهري في هذا الحديث أ ر ب ع ن س و ة زينب بنت أ ب ي سلمه عن ح ب ي ب ة وهما ربيبتا ء النبي صلى الله عليه وسلم عن أ م ح ب ي ب ة عن زينب بنت جحش زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا روى معمر وغيره هذا الحديث عن الزهري عن حبيبة وقد و بعض أصحاب ابن ع ي الحديث عيينة ن عن ابن ة هذا ولم يذكروا فيه عن أم ح ب ي ب ة حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آ خ ر الزمان قوم أ ح د ا ث ا ل أ س ن ا ن سفهاء ا ل أ ح ل ا م يقرؤون ا ل ق ر آ ن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون ق و و ل ن ن قول خ ي البرية ر ي م من الدين كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي و أ ب ي سعيد و أ ب ي ذر وهذا حديث حسن صحيح وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصف هؤلاء القوم انما ل ذ ي يقرؤون القرآن لا يجاوز ي القرآن ق ر لا ا ت ه يمرقون من ل ل د ي يمرق ن كما ا س هم من الخوارج ر م إنما هم ي ة ا ل ا ل ح ر و ر ي ة وغيرهم من الخوارج حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة حدثنا أ ن س بن مالك عن أ س ي د بن حضير أ ن رجلا من ا ل أ ن ص ا ر قال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ك م سترون بعدي أ ث ر ة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ا ل أ ع م ش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ك م سترون بعدي ا ث ر ة و أ م و ر ا تنكرونها قال فما ت أ م ر ن ا يا رسول الله قال أ د و ا إ ل ي ه م حقهم و س ل و ا الله الذي لكم قال لكم عيسى أبو هذا حديث حسن صلى ح ح حدثنا ي عمران بن ا موسى ق ز ز ا البصري بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ص ل ا ة العصر بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة إ ل ا أ خ ب ر ن ا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وكان فيما قال إ ن الدنيا ح ل و ة خضره و إ ن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون أ ل ا فاتقوا واتقوا النساء وكان فيما قال الا لا يمنعن رجلا هيبه الناس ان يقول بحق اذا علمه قال فبكى ابو سعيد فقال قد والله راينا اشياء فهبنا فكان فيما قال الا انه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه بقدر غدرته ولا غ د ر ة أ ع ظ م من غ د ر ة إ م ا م عامه يركد لواؤه عند استه فكان فيما حفظنا يومئذ أ ل ا إ ن بني آ د م خلقوا على طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا ا كافرا ويحيا ا ومنهم يولد من ك ف ر ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافرا. ومنهم من م م ن ؤ الا ويحيا ويموت ومنهم و ي مؤمنا كافرا من د ك ف ر ا وان ي ي ح كافرا ويموت مؤمنا ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء ومنهم سريع الغضب سريع الفيء فتلك بتلك أ ل ا و إ ن منهم سريع الغضب بطيء الفيء الا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء الا وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء الا و إ ن منهم حسن القضاء حسن الطلب ومنهم سيء حسن ومنهم القضاء حسن الطلب ومنهم حسن القضاء سيء الطلب فتلك بتلك أ ل ا و إ ن منهم ا ل س ي ء القضاء ا ل س ي ء الطلب أ ل ا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب أ ل ا وشرهم س ي ء القضاء س ي ء الطلب أ ل ا و إ ن الغضب ج م ر ة في قلب ابن آ د م أ م ا ر أ ي ت م إ ل ى ح م ر ة عينيه وانتفاخ أ و د ا ج ه فمن أ ح س بشيء من ذلك فليلصق ب ا ل أ ر ض قال وجعلنا نلتفت إ ل ى الشمس هل بقي منها شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا إ ن ه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إ ل ا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه قال أبو عيسى وفي الباب عن ح ذ ي ف ة و أ ب ي مريم و أ ب ي زيد بن أ خ ط ب والمغيره بن ش ع ب ة وذكروا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كائن إ ل ى أ ن تقوم الساعه ة و ذ ا حدثنا غيلان حدثنا داود حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا ش ع ب ة عن م ع ا و ي ة بن ق ر ة عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا فسد أ ه ل الشام فلا خير فيكم لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم ا ل س ا ع ة قال إسماعيل محمد بن اسماعيل قال علي بن المديني هم أ ص ح ا ب الحديث قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عبد الله بن ح و ا ل ة وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا بهز بن حكيم عن أ ب ي ه عن جده قال قلت يا رسول الله أ ي ن ت أ م ر ن ي قال هاهنا ونحى بيده نحو الشام قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و حص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد بن حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا ع ك ر م ة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال ابو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكرز بن ع ل ق م ة و و ا ث ل ة وصنابحي وهذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ل ي ث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن ا ل أ ش د عن بسر بن سعيد أ ن سعد بن أ ب ي وقاص قال عند ف ت ن ة عثمان بن عفان أ ش ه د أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه ا ستكون ف ت ن ة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساع ي قال أ ف ر أ ي ت إ ن دخل علي بيتي وبسط يده إ ل ي ليقتلني قال كن كابن آ د م قال أبو عيسى وروى ف ي أبي الباب عن ه ي ر ة خ ب ب ابن وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي ا الأردت واقد مسعود و م س وخرشة وهذا وروا حديث حسن وروا بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد وزاد في الاسناد رجلا قال أ ب و عيسى وقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه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 يبيع دينه بعرض من الدنيا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أ م سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ليلة ماذا أ ن ز ل الليل ة من ا ل ف ت ن ة ماذا أ ن ز ل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب ك ا س ي ة في الدنيا ع ا ر ي ة في ا ل آ خ ر ة ه ذ ا حدثنا حدثنا الليث سنان حديث حسن صحيح حبيب سعد يزيد سعد قتيبة أبي أنس بن عن بن عن بن عن بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي ا ل س ا ع ة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي يبيع أ ق و ا م دينهم بعرض من الدنيا قال أبو عيسى وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وجندب و النعمان بن بشير وابي أ ب ي موسى و ه ذ حديث ي غ ر من حدثنا بن حدثنا بن هذا الوجه حدثنا صالح بن عبد الله صالح ل جعفر عبد س موسى ا هشام عن الحسن قال كان ن عن عن ق ي ل الحديث يصبح الرجل في يصبح ي هذا مؤمنا م و ي ص ب حدثنا الرجل محرما ل م وماله ويمسي مستحلا、له. ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا أخيه أخيه ويصبح وعرضه له وعرضه له ح د الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن سماك بن حرب عن ع ل ق م ة بن وائل بن حجر عن أ ب ي ه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل س أ ل ه فقال أ ر أ ي ت إ ن كان علينا أ م ر ا ء يمنعونا حقنا و ي س أ ل و ن ا حقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا و أ ط ي ع و ا ف إ ن م ا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا حناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن شقيق ا بن سلمه عن أ ب ي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا يا رسول الله ما ويكثر قالوا رسول يرفع الهرج الهرج؟ فيها فيها يا الله قال القتل قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار وهذا حديث صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد رده إ ل ى م ع ا و ي ة بن ق ر ة رده إ ل ى معقل بن يسار رده إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل ع ب ا د ة في الهرج ك ا ل ه ج ر ة إ ل ي قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح غريب إ ن م ا نعرفه من حديث حماد بن زيد عن المعلى حدثنا قتيبة حدثنا حماد د ث ن ا ح بن زيد عن أ ي و ب عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي أ س م ا ء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا وضع السيف في أ م ت ي لم يرفع عنها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و عيسى هذا حدثنا حديث حسن صحيح حجر علي بن حجر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن عبد الله بن عبيد عن ع د ي س ة بنت أ ه ب ا ن بن صيفي الغفاري قالت جاء علي بن أ ب ي طالب إ ل ى أ ب ي فدعاه إ ل ى الخروج معه فقال له أ ب ي إ ن خليلي وابن عمك عهد إ ل ي إ ذ ا اختلف الناس أ ن أ ت خ ذ سيفا من خشب فقد اتخذته ف إ ن شئت خرجت به معك قالت فتركه قال أ ب و عيسى وفي الباب عن محمد بن م س ل م ة وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد الله بن عبيد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا سهل بن حماد حدثنا همام حدثنا محمد بن ج ح ا د ة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال في الفتنه ة كسروا ف ي ا وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا قسيكم قال عيسى بيوتكم كابن آدم قال أبو عيسى هذا حدثنا ي ح س غريب صحيح وعبد ل ر ح محمود ن بن ثروان هو أبو هو الأودي قيس د ث ن ا ح م بن غيلان حدثنا النضر بن شميل حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك أ ن ه قال أ ح د ث ك م حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أ ح د بعدي انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة أ ن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين ا م ر أ ة قيم واحد قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي موسى و أ ب ي ه ر ي ر ة وهذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي ا قال دخلنا على أ ن س بن مالك قال فشكونا إ ل ي ه ما نلقى من الحجاج فقال ما من عام إ ل ا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن هذا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أ ب ي عدي عن حميد عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى لا يقال في ا ل أ ر ض الله الله قال أ ب و عيسى ى هذا حدثنا ا حديث حسن حدثنا محمد ث بن ن م ل حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أ ن س نحوه ولم ي ر ف ع وهذا أ ص ح من الحديث ا ل أ و ل حدثنا واصل بن عبد ا ل أ ع ل ى الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن أ ب ي ه عن أ ب ي حازم عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء ا ل أ ر ض أ ف ل ا ذ كبدها أ م ث ا ل ا ل أ س ط و ا ن من الذهب و ا ل ف ض ة قال فيجيء السارق فيقول في مثل هذا قطعت يدي ويجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ثم يدعونه فلا ي أ خ ذ و ن منه شيئا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا حدثنا محمد وحدثنا حجر سعيد عبد بن بن عن بن بن العزيز قال قتيبة أبي علي عمر عمر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 إ ن م ا نعرفه من حديث ع م ر بن أ ب ي عمرو حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا الفرج بن ف ض ا ل ة أ ب و ف ض ا ل ة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أ ب ي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا فعلت أ م ت ي خمس ع ش ر ة خ ص ل ة حل بها البلاء فقيل وما هن يا رسول الله قال إ ذ ا كان المغنم دولا و ا ل أ م ا ن ة مغنما و ا ل ز ك ا ة مغرما و أ ط ا ع الرجل زوجته وعق أ م ه وبر صديقه وجفى أ ب ا ه وارتفعت ا ل أ ص و ا ت في المساجد وكان زعيم القوم أ ر ذ ل ه م و أ ك ر م الرجل مخافه شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آ خ ر هذه ا ل أ م ة أ و ل ه ا فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أ و خسفا ومسخا قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا ل هذا ا نعرفه من بن من حديث أبي وقد ج الفرج والفرج ه رواه ولا نعلم الأنصاري فضالة فضالة أحدا رواه عن بن بن بن سعيد يحيى غير الفرج بن فضالة والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل من فيه وضعفه حفظه بعض وقد رواه عن ه وكيع وغير واحد من ا ل أ ئ م ة حدثنا علي بن حجر بن علي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المستلم بن سعيد عن رميح يزيد سعيد بن عن بن عن عن الواسطي المستلم الجذامي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى اذا ل ل عليه وسلم ه إ اتخذ الفيء دولا و ا ل أ م ا ن ة مغنما و ا ل ز ك ا ة مغرما وتعلم لغير الدين و أ ط ا ع الرجل ا م ر أ ت ه وعق أ م ه و أ د ن ى صديقه و أ ق ص ى أ ب ا ه وظهرت ا ل أ ص و ا ت في المساجد وساد ا ل ق ب ي ل ة فاسقهم وكان زعيم القوم أ ر ذ ل ه م و أ ك ر م الرجل مخافه شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آ خ ر هذه ا ل أ م ة أ و ل ه ا فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزله وخسفا ومسخا وقذفا و آ ي ا ت تتابع ت كنظام بال قطع سلكه فتتابع قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي حدثنا عبد الله بن عبد ا ل خ د و س عن ا ل أ ع م ش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه ا ل أ م ة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك قال إ ذ ا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ا ل أ ع م ش عن عبد الرحمن بن صابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهذا حديث غريب حدثنا محمد بن عمر بن هياجن الأسدي الكوفي حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثنا الأسدي عبد عبيدة بن الأسود عن مجالد عن قيس بن بن هياجن بن بن عن عن الكوفي حازم عمر بن قيس أبي عن المستورد بن شداد الفهري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت في نفس ا ل س ا ع ة فسبقتها كما سبقت هذه هذه ل أ ص ب ع ي ا ل س ب ا ب ة والوسطى قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ ن ب ا ن ا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أ ن ا و ا ل س ا ع ة كهاتين و أ ش ا ر أ ب و داود ب ا ل س ب ا ب ة والوسطى فما فضل إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما تقوم حتى تقوم حتى قوما ك أ ن وجوههم المجان ا ل م ط ر ق ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي بكر الصديق و ب ر ي د ة و أ ب ي سعيد وعمر بن تغلب ومعاويه ة و ذ ا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حديث حسن صحيح سعيد عبد سعيد أبي هريرة بن عن عن بن عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا هلك كسرى فلا كسرى بعده و إ ذ ا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا حسين بن محمد البغدادي حدثنا شيبان عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي قلابه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أ و من نحو حضرموت قبل يوم ا ل ق ي ا م ة تحشر الناس قالوا يا رسول الله فما تأمرنا رسول قال عليكم بالشام قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ح ذ ي ف ة بن أ س ي د و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي ذر وهذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر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 وهذا حدثنا حديث حسن صحيح قال حدثنا حدثنا حماد قذابة بن زيد عن أيوب زيد عن, عن أبي أسماء رسول ب عن ثوبان قال قال ر الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى تلحق قبائل من أ م ت ي بالمشركين وحتى ي ع ب د ا ل أ و ث ا ن و إ ن ه سيكون في أ م ت ي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أ ن ه نبي و أ ن ا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن شريك بن عبد الله عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير قال أ ب و عيسى يقال الكذاب المختار بن أ ب ي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف حدثنا أ ب و داود سليمان بن سلم البلخي أ خ ب ر ن ا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال أ ح ص و ا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ م ئ ة أ ل ف وعشرين أ ل ف قتيل قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر حدثنا عبد الرحمن بن واقد الرحمن حدثنا شريك نحوه بهذا الاسناد وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث شريك وشريك يقول عبد الله بن عصم و إ س ر ا ئ ي ل يقول عبد الله بن عصمه حدثنا واصل بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا محمد بن الفضيل عن ا ل أ ع م ش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ي أ ت ي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون ا ل ث م ن يعطون ا ل ش ه ا د ة قبل أ ن ي س أ ل و ه ا قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن ا ل أ ع م ش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف وروى غير واحد من الحفاظ هذا الحديث عن ا ل أ ع م ش عن هلال بن يساف ولم ي ذ ك ر فيه علي بن مدرك قال وحدثنا وكيع الحسين بن حريث حدثنا وكيع عن الأعمش حدثنا حسين بن عن بن عن عمران بن الأعمش هلال يساف عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وهذا أ ص ح عندي من حديث محمد بن فضيل وقد روي من غير وجه عن عمران بن ح س ي ن عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة عن ز ر ا ر ة بن أ و ف ى عن عمران بن ح س ي ن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أ م ت ي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم قال ولا أ ع ل م ذكر الثالث أ م لا ثم ي ن ش أ أ ق و ا م يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشوا فيهم السمن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب محمد بن العلاء حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن س م ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من ب ع د إ ث ن ى عشر أ م ي ر ا قال ثم تكلم بشيء لم أ ف ه م ه ف س أ ل ت الذي يليني فقال قال كلهم من قريش قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا عمر بن عبيد عن أ ب ي ه عن أ ب ي بكر بن أ ب ي موسى عن جابر بن س م ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث هذا قال د روي من غير وجه من عن ج ب بن ر سمرة ق ا أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث أ ب ي بكر بن أ ب ي موسى عن جابر بن سمره ة وفي مسعود وعبد الباب ابن ا ل ل عن سعد بن بندار أبو بن بن بن كسيب قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب حدثنا حدثنا حدثنا مهران عن أوسن عن كنت عمر سعد العدوي مع عامر حميد تحت داود زياد قال وهو وعليه ثياب ر قال ق ق ف ا أ ب و بلال انظروا إ ل ى أ م ي ر ن ا يلبس ثياب الفساق فقال أ ب و بكر اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أ ه ا ن سلطان الله في ا ل أ ر ض أ ه ا ن ه الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أ ب ي ه قال قيل لعمر بن الخطاب لو استخلفت قال إ ن أ س ت خ ل ف فقد استخلف أ ب و بكر و إ ن لم أ س ت خ ل ف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى وفي الحديث ق ص ة وهذا حديث صحيح قد روي من غير وجه عن ابن عمر حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا سريج بن ا ل نعمان حدثنا حشرج بن ن ب ا ت ة عن سعيد بن جمهان قال حدثني س ف ي ن ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل خ ل ا ف ة في أ م ت ي ثلاثون س ن ة ثم ملك بعد ذلك ثم قال لي س ف ي ن ة أ م س ك خ ل ا ف ة أ ب ي بكر و خ ل ا ف ة عمر و خ ل ا ف ة عثمان ثم قال لي أ م س ك خ ل ا ف ة علي قال فوجدناها ثلاثين س ن ة قال سعيد فقلت له إن بني أميّ يزعمون أ ن ا ل خ ل ا ف ة فيهم قال كذبوا ب ن الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك قال أبو عيسى وفي عيسى ابو ل ا ب عن عمر ع ل ي قالا لم يعهد النبي لم صلى الله يعهد عليه و س ل الخلافة ولا إلا م جمهان من جمهان في نعرفه شيئا حديث غير سعيد حديث سعيد وهذا رواه واحد خد حسن عن بن بن حدثنا حسين بن محمد البصري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ش ع ب ة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أ ب ي الهذيل يقول كان ناس من ربيعه عند عمرو بن العاص فقال رجل من بكر بن وائل لتنتهين قريش أو قال عمرو بن العاص كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاه الناس في الخير والشر إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن مسعود وابن عمر وجابر وهذا حديث حسن غريب صحيح حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا أ ب و بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة ي قال و ل ق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه قال أبو غريب عيسى هذا حديث حسن هذا حدثنا قال ت ي سعيد ب بن ة ن د ح ث حماد زيد بن عن أيوب عن أبي عن أبي أسماء الرحبي عن ق ا أسماء ا ب أبي ة عن ل رسول ح ب ثوبان ي عن قال قال ر الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا أ خ ا ف على أ م ت ي ا ل أ ئ م ة المضلين قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح سمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل يقول سمعت علي بن المديني يقول وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي ظاهرين على الحق فقال علي هم أ ه ل الحديث حدثنا عبيد بن أ ص ب ا ط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثني أ ب ي حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن ب ه د ل ة عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أ ه ل بيتي يواطئ اسمه اسمي قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي و أ ب ي سعيد و أ م سلمه و أ ب ي هريره ة و ذ ا حديث حسن صحيح حدثنا عبد العلاء عبد العطار الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلي رجل من أ ه ل بيتي يواطئ اسمه اسمي قال عاصم أ خ ب ر ن ا أ ب و صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال لو لم ي ب قال من د ن ي ابو إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يليه قال يوم حتى أ عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن ب ش ا حدثنا ر محمد بن ج ع ف ر حدثنا ش ع ب ة قال سمعت زيدا العمي قال سمعت أ ب ا الصديق الناجي يحدث عن أ ب ي سعيد الخدري قال خشينا أ ن يكون بعد نبينا حدث ف س أ ل ن ا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ن في أ م ت ي المهدي يخرج يعيش خمسا أ و سبعا أ و تسعا زيد الشاك قال قلنا وما ذاك قال سنين قال فيجيء اليه رجل فيقول يا مهدي أ ع ط ن ي أ ع ط ن ي قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أ ن يحمله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصطا الصليب الخنزير ينزل ويقتل نفسي بيده فيكم مريم فيكسر أن ويقف ويضع ا ل ج ز ي ة ويفيض المال حتى لا يقبله أ ح د قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد الحذاء الجراح عبد خالد عبد عبد بن بن عن عن بن عن بن عن بن الله معاوية الله الله سراقة قال عبيدة أبي سلمة شقيق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ه لم يكن نبي بعد نوح إ ل ا قد أ ن ذ ر الدجال قومه و إ ن ي أ ن ذ ر ك م ه فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعله سيدركه بعض من ر آ ن ي أ و سمع كلامي قالوا يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال ل و ب ن يومئذ ق ا م ث ل ه ابو يعني اليوم أو خير قال أو أ عيسى وفي الباب عن عبد الله بن بصر وعبد الله بن الحارث بن جزين وعبد الله بن مغفل و أ ب ي هريره ة و ذ ا الجرح حدثنا حديث حسن حديث حميد عبيدة عبد غريب أبي من بن بن أخبرنا عبد ر ا ا ل ز قام أ خ ب ر ن ع م رسول عن عن الزهري عن ا عن ابن عمر قال قام ل م عمر عن ر س الله صلى الله عليه وسلم في الناس ف أ ث ن ى على الله بما هو أ ه ل ه ثم ذكر الدجال فقال إ ن ي ل أ ن ذ ر ك م و ه وما من نبي إ ل ا وقد أ ن ذ ر قومه ولقد أ ن ذ ر ه نوح قومه ولكني س أ قال و و ل لكم ل فيه ق م لقومه تعلمون يقله نبي أنه أعور وإن أعور الزهري ل ليس قال ه بأعور و أ خ ب ر ن ي عمر بن ثابت ا ل أ ن ص ا ر ي أ ن ه أ خ ب ر ه بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته تعلمون أ ن ه لن يرى أ ح د منكم ربه حتى يموت و إ ن ه مكتوب بين عينيه كافرا ي ق ر أ ه من كره عمله قال أ ب و عيسى هذا الزهري حدثنا حدثنا الرزاق أخبرنا سالم ابن حديث حسن صحيح حميد عبد عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن معمر عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود ف ت ص ل ط و ن عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله حدثنا سعيد ع أبي, عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن رسول و ب أبي بن ة المغيرة عن عن التياح ب ي ع عن عمر بن حريس عن أبي بكر قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أ ر ض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أ ق و ا م ك أ ن وجوههم المجان ا ل م ط ر ق ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة وهذا حديث حسن غريب وقد رواه عبد الله بن شوذب وغير واحد عن أ ب ي التياح ولا نعرفه إ ل ا من حديث أ ب ي التياح حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا الحكم بن المبارك حدثنا عبد عبد الوليد بن أخبرنا بن بن عن بن الله المبارك أبي بكر بن أبي مسلم مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن ق ط ب ة السكوني عن أ ب ي بحريه صاحب معاذ عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل م ل ح م ة العظمى وفتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة وخروج الدجال في س ب ع ة أ ش ه ر قال أ ب و عيسى وفي الباب عن الصعب بن ج ث ا م ة وعبد الله بن بصر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخضري وهذا سعيد بن الله الخضري حدثنا ي ح س غريب ل نعرفه إلا محمود ن هذا الوجه د ث ن ا ح م بن غيلان حدثنا أ ب و داود عن ش ع ب ة عن يحيى بن سعيد عن أ ن س بن مالك قال فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة مع قيام ا ل س ا ع ة قال محمود هذا حديث غريب و ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة هي م د ي ن ة الروم تفتح عند خروج الدجال و ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة قد فتحت في زمان بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حجر الرحمن حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن الوليد وعبد عبد يزيد دخل عبد يزيد بن أخبرنا بن بن بن بن عن بن بن الله جابر الآخر جابر علي مسلم في عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير عن أ ب ي ه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غ د ا ت فاخفض فيه ورفع حتى ظنناه في ط ا ئ ف ة النخل قال فانصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعنا إ ل ي ه فعرف ذلك فينا فقال ما ش أ ن ك م قال قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال ا ل غ د ا ت فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في ط ا ئ ف ة النخل قال غير الدجال أ خ و ف لي عليكم إ ن يخرج وانا فيكم ف أ ن ا حجيجه دونكم و إ ن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم أ ن ه شاب قطط عينه ط ا ف ئ ة شبيه بعبد ا ل ع ز بن قطن فمن ر آ ه منكم ف ل ي ق ر أ فواتح س و ر ة أ ص ح ا ب الكهف قال يخرج ما بين الشام والعراق ما الشام يخرج بين فعاث يمينا وشمالا يا عباد الله ث ب ت و ا قال قلنا يا رسول الله وما لبثه في ا ل أ ر ض قال أ ر ب ع ي ن يوما يوم ك س ن ة ويوم كشهر ويوم ك ج م ع ة وسائر أ ي ا م ه ك أ ي ا م ك م قال قلنا يا رسول الله أ ر أ ي ت اليوم الذي كسنة أ ت ك ف ي ن ا فيه ص ل ا ة يوم قال لا ولكن اقدروا له قال قلنا يا رسول الله فما سرعته في ا ل أ ر ض قال كالغيث استدبرته الريح ف ي أ ت ي القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبعه أ م و ا ل ه م ويصبحون ليس ب أ ي د ي ه م شيء ثم ي أ ت ي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه ف ي أ م ر السماء أ ن تمطر فتمطر و ي أ م ر ا ل أ ر ض أ ن تنبت فتنبت فتروح عليهم سارحتهم ك أ ط و ل ما كانت ذرى و أ م د ه خواصر و أ ذ ر ه ضروعا قال ثم ي أ ت ي ا ل خ ر ب ة فيقول لها أ خ ر ج ي كنوزك فينصرف منها فيتبعه كياعاسيب النحل ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك فبينما اذهب بن مريم عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين طعيس مريم عليه عند المنارة مهرودتين السلام دمشق هو كذلك و ا ض ع يديه على أ ج ن ح ة ملكين إ ذ ا ط أ ط أ ر أ س ه قطر و إ ذ ا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ قال ولا يجد ريح نفسه يعني أ ح د إ ل ا مات وريح نفسه منتهى بصره قال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله قال فيلبث كذلك ما شاء الله قال ثم يوحي الله إ ل ي ه أ ن حرز عبادي إ ل ى الطور ف إ ن ي قد أ ن ز ل ت عبادا لي لا يدان ل أ ح د بقتالهم قال ويبعث الله ي أ ج و ج و م أ ج و ج وهم كما قال الله من كل حدب ي ن س ل و ن قال فيمر أ و ل ه م ببحيرة الطبرية فيشرب ما فيها ثم يمر بها آ خ ر ه م فيقول لقد كان بهذه م ر ة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إ ل ى جبل بيت مقدس فيقولون لقد قتلنا من في ا ل أ ر ض هلم ا فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم محمرا بنشابهم السماء نشابهم دمى الله إلى ويحاصر عيسى ب ن مريم و أ ص ح ا ب ه حتى يكون ر أ س الثور يومئذ خيرا ل أ ح د ه م من م ئ ة دينار ل أ ح د ك م اليوم قال فيرغب عيسى ب ن مريم إ ل ى الله و أ ص ح ا ب ه قال فيرسل الله إ ل ي ه م النغف في رقابهم فيصبحون فرسى موتى كموت نفس و ا ح د ة قال ويهبط عيسى و أ ص ح ا ب ه فلا يجد موضع شبر إ ل ا وقد م ل أ ت ه زهمتهم ونتنهم ودماؤهم قال فيرسل غ ب ع ي ى إ ى الله وأصحابه قال فيرسل الله فيرسل عليهم طيرا ك أ ع ن ا ق البخت قال فتحملهم فتطرحهم بالمهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعا بهم سبع سنين قال ويرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر قال فيرسل ا ل أ ر ض فيتركها ك ا ل ز ل ف ة قال ثم يقال ل ل أ ر ض أ خ ر ج ي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ ت أ ك ل ا ل ع ص ا ب ة من الرمانه ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إ ن الفئام من الناس ليكتفون ب ا ل ل ق ح ة من الابل إ وإن ب ل ل ق ي ة ل ي ك ت ف وان ن ب ل ل ق ح ة م الفخذ ب ق ر وإن ا ل ليكتفون ب ا ل ل ق ح ة من الغنم فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا فقبضت بعث ويبقى ريحا يتهارجون مؤمن الناس هم كما تتهارج الحمر الله سائر تتهارج كذلك كل إذ روح فعليهم ت قال و م س ابو ع ة قال أ عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا محمد المعتمر سليمان عمر عمر وسلم حدثنا عبد عبيد بن بن بن ابن النبي الصنعاني عن عن نافع عن ابن عمر عن الأعلى عليه الله الله صلى أ ن ه سئل عن الدجال فقال أ ل ا إ ن ربكم ليس ب أ ع و ر أ ل ا و إ ن ه أ ع و ر عينه اليمنى ك أ ن ه ا ع ن ب ة ط ا ف ي ة قال وفي الباب عن سعد و ح ذ ي ف ة و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ س م ا ء وجابر بن عبد الله و أ ب ي ب ك ر ة و ع ا ئ ش ة وانس أ ن س و ب عباس و ا ل ف ل ت ابو ن ن عاصم قال أ ب عيسى هذا حديث صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر حدثنا ع ب د ة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي الدجال ا ل م د ي ن ة فيجد ا ل م ل ا ئ ك ة يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إ ن شاء الله قال قيس قال قتيبة الباب وفاطمة وأسامة واسمرة هذا وفي ومحجن أبو أبي هريرة زيد عيسى حديث صحيح بنت بن بن جندب عن حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ل إ ي م ا ن يمان والكفر من قبل المشرق و ا ل س ك ي ن ة ل أ ه ل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أ ه ل الخيل و أ ه ل الوبر ي أ ت ي المسيح إ ذ ا جاء دبر أ ح د صرفت ا ل م ل ا ئ ك ة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك قال أ ب و عيسى هذا شهاب أنه الله الله حدثنا حدثنا ابن الأنصري الرحمن الأنصري حديث حسن صحيح يحدث عبيد عبد عبد قتيبة ليث يزيد ثعلبة سمع عن بن بن عن بن من بني عمرو بن عوف يقول سمعت عمي مجمع بن ج ا ر ي ة ا ل أ ن ص ا ر ي ة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد قال وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن ع ت ب ة و أ ب ي ب ر ز ة و ح ذ ي ف ة بن أ ب ي أ س ي د و أ ب ي ه ر ي ر ة وكيسان وعثمان بن أ ب ي العاص وجابر و أ ب ي أ م ا م ة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو و س م ر ة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف و ح ذ ي ف ة بن اليمان قال أبو عيسى هذا حدثنا أبو بن بشار عيسى حديث حسن صحيح محمد حدثنا محمد, بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة قال سمعت أ ن س ا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إ ل ا وقد أ ن ذ ر أ م ت ه ا ل أ ع و ر الكذاب أ ل ا إ ن ه أ ع و ر و إ ن ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه كافرا فاء هذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى عن الجريري عن أ ب ي ن ظ ر ة عن أ ب ي سعيد قال صحبني ا ا بن صائد إ م ا حجاج ا و إ م ا معتمرين فانطلق الناس وتركت أ ن ا وهو فلما خلصت به اقشعرت منه واستوحشت منه مما يقول الناس فيه فلما نزلت قلت له ضع متاعك حيث تلك ا ل ش ج ر ة قال ف أ ب ص ر غنما ف أ خ ذ القدح فانطلق فاستحلب ثم أ ت ا ن ي بلبن فقال لي يا أ ب ا سعيد اشرب فكرهت أ ن أ ش ر ب من يده شيئا لما يقول الناس فيه فقلت له هذا اليوم يوم صائف و إ ن ي أ ك ر ه فيه اللبن قال لي يا أ ب ا سعيد هممت أ ن آ خ ذ حبلا ف أ و ث ق ه إ ل ى ش ج ر ة ثم أ خ ت ن ق لما يقول الناس لي وفيا ا ر أ ي ت من خفي عليه حديثي فلن يخفى عليكم أ ل س ت م أ ع ل م الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا م ع ش ر ا ل أ ن ص ا ر أ ل م يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه كافر و أ ن ا مسلم أ ل م يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه عقيم لا يولد له و قد خلفت و ل د ي ب ا ل م د ي ن ة أ ل م يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أ و لا تحل له م ك ة و ا ل م د ي ن ة أ ل س ت من أ ه ل ا ل م د ي ن ة وهو ذا أ ن ط ل ق معك إ ل ى م ك ة فوالله ما زال يجيء بهذا حتى قلت فلعله مكذوب عليه ثم قال يا أ ب ا سعيد والله لاخبرنك خبرا حقا والله إ ن ي لاعرفه و أ ع ر ف والده و أ ع ر ف أ ي ن هو ا ل س ا ع ة من ا ل أ ر ض فقلت تبا لك سائر اليوم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى عن الجريري عن أ ب ي ن ض ر ة عن أ ب ي سعيد قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد في بعض طرق ا ل م د ي ن ة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابه ومعه أ ب و بكر وعمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أ ن ي رسول الله فقال أ ت ش ه د أ ن ت أ ن ي رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى قال ارى عرشا فوق الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى عرش ابليس فوق البحر قال فما ترى قال ارى صادقا وكاذبين أو ص ا د قال ي ن و ك ذ ب ا ا ق النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه فدعاه قال وفي الباب عن عمر وحسين بن علي وابن عمر و أ ب ي ذر وابن مسعود وجابر و ح ف ص ة قال أبو عيسى هذا حديث حسن هذا حدثنا عبد الله بن م ع ا و ي ة الجمحي حدثنا حماد بن س ل م ة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أ ب ي ب ك ر ة عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث أ ب و الدجال و أ م ه ثلاثين عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام أ ع و ر أ ض ر شيء و أ ق ل ه م ن ف ع ة تنام عيناه ولا ينام قلبه ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب و ي ه فقال أ ب و ه طوال ضرب اللحم ك أ ن أ ن ف ه منقار و أ م ه ف ر ص ا خ ي ة ط و ي ل ة اليدين فقال أ ب و بكر فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة فذهبت أ ن ا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أ ب و ي ه ف إ ذ ا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما فقلنا هل لكما ولد فقالا مكثنا ثلاثين عاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام أ ض ر شيء و أ ق ل ه م ن ف ع تنام عيناه ولا ينام قلبه قال فخرجنا من عندهما ف إ ذ ا هو منجدل في الشمس في ق ط ي ف ة له وله ه م ه م ة فتكشف عن ر أ س ه فقال ما قلتما قلنا وهل سمعت ما قلنا قال نعم تنام عيناي ولا ينام قلبي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث حماد بن سلمة حدثنا عبد بن حميد أ خ ب ر ن ا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أ ص ح ا ب ه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أ ط م بني مغاله وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله فنظر إ ل ي ه ابن صياد قال أ ش ه د أ ن ك رسول ا ل أ م ي ي ن ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أ ت ش ه د أ ن ت أ ن ي رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالله وبرسله ثم قال النبي صلى الله صلى عليه وسلم ما يأتيك قال ابن صياد ي أ ت ي ن ي صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك ا ل أ م ر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي خ ب أ ت لك خبيئا و خ ب أ له يوم ت أ ت ي السماء بدخان مبين فقال ابن صياد هو الدخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسا فلن تعدو قدرك قال عمر يا رسول الله ائذن لي ف أ ض ر ب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن يك حقا فلن تسلط عليه و إ ن لا يكنه فلا خير لك في قتله قال عبد الرزاق يعني الدجال قال أ ب و عيسى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 وفي ا ل ب ه ب عن ابن عمر و أ ب ي سعيد و ب ر ي د ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا عبد بن حميد أ خ ب ر ن ا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله و أ ب ي بكر بن سليمان وهو ا بن أ ب ي ح س م ة أ ن عبد الله بن عمر قال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 فوهل الناس في م ق ا ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه من هذه ا ل أ ح ا د ي ث عن م ئ ة س ن ة و إ ن م ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر ا ل أ ر ض أ ح د يريد بذلك أ ن ينخرم ذلك القرن قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح حدثنا إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م بن حبيب بن الشهيد البصري حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ا ل أ ع م ش عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أ ب ز ى عن أ ب ي ه عن أ ب ي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح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 وعثمان بن أ ب ي العاص و أ ن س وابن عباس وجابر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أ ب ي عن ق ت ا د ة عن الشعبي عن ف ا ط م ة بنت قيس أ ن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فضحك فقال إن تميما الدارية حدثني بحديث فأحببت ففرحت أ ن أحدثكم ح د ث ناسا ي أن ن من أ ه ل فلسطين ركبوا س ف ي ن ة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في ج ز ي ر ة من جزائر البحر ف إ ذ ا هم ب د ا ب ة ل ب ا س ة ن ا ش ر ة شعرها فقالوا ما أنت؟ قالت انا ا ل ج س ا س ة قالوا ف أ خ ب ر ي ن ا قالت لا أ خ ب ر ك م ولا أ س ت خ ب ر ك م ولكن ائتوا أ ق ص ى ا ل ق ر ي ة ف إ ن ثم من يخبركم ويستخبركم ف أ ت ي ن ا أ ق ص ى ا ل ق ر ي ة ف إ ذ ا رجل موثق ب س ل س ل ة فقال أ خ ب ر و ن ي عن عين زغر قال ل ن م تدفق ق اخبروني ل أ عن ا ل ب ح ي ر ة قلنا ملا تدفق قال أ خ ب ر و ن ي عن نخل بيسان الذي بين ا ل أ ر د ن وفلسطين هل أ ط ع م قلنا نعم قال أ خ ب ر و ن ي عن النبي هل بعث قلنا نعم قال أ خ ب ر و ن ي كيف الناس إ ل ي ه قلنا سراع قال فنز ن ز و ة حتى كاد قلنا فما أ ن ت قال إ ن ه الدجال و إ ن ه يدخل ا ل أ م ص ا ر كلها إ ل ا ط ي ب ة و ط ي ب ة المدينه ة قال أبو و عيسى ذ ا قتادة الشعبي حديث حسن صحيح حديث غريب من حديث قتادة عن、الشعبي. وقد رواه غير واحد عن شعبي عن ف ا ط م ة بنت خيس حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن س ل م ة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن ح ذ ي ف ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أ ن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن حاتم المكتب حدثنا محمد بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا حميد الطويل عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ن ص ر أ خ ا ك ظالما أ و مظلوما قلنا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أ ن ص ر ه ظالما قال تكفه عن الظلم فذاك نصرك إ ي ا ه قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أ ب ي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن ا ل ب ا د ي ة جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أ ت ى أ ب و ا ب السلطان ا ف ت ت ا قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إ ل ا من حديث الثوري حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أن شعبة قال الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ك م منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أ د ر ك ذلك منكم فليتق الله و ل ي أ م ر بالمعروف ولينهى عن المنكر ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ ن ب ا ن ا شعبه عن الاعمش وحماد وعاصم بن بهدله سمعوا ابا وائل عن حذيفه قال قال عمر ايكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه فقال حذيفه انا قال حذيفة فتنه الرجل في أ ه ل ه وماله وولده وجاره يكفرها ا ل ص ل ا ة والصوم والصدقه و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر لست عن هذا أ س أ ل ك ولكن عن ا ل ف ت ن ة التي تموج كموج البحر قال يا أ م ي ر المؤمنين إن بينك وبينها بابا م غ ل قال عمر أ ي ف ت ح أ م يكسر قال بل يكسر قال إ ذ ن لا يغلق إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و وائل في حديث حماد فقلت لمسروق سلح ذيفة عن الباب فسأله فقال لمسروق قال سلح الباب عمر عيسى أبو عن هذا حديث صحيح. حدثنا ي صحيح ح د ث هارون بن إ س ح ا ق الهمداني حدثني محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أ ب ي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن ع ج ر ة قال خرج خمسة رسول وأربعة العرب إلينا الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة. أحد العددين ونحن من تسعة أحد والآخر من العجم من فقال اسمعوا هل سمعتم أ ن ه سيكون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم و أ ع ا ن ه م على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وأنا وارد علي الحوض مني علي قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إ ل ا من هذا الوجه قال هارون فحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان محمد عن حسين عن عبد عن العدوي عن كعب بن عن عن عن عن عن بن أبي الشعبي عاصم الوهاب كعب عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال هارون وحدثني محمد عن سفيان عن زبيد عن إ ب ر ا ه ي م وليس ب ا ل ن خ ع ي عن كعب بن ع ج ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مسعر قال وفي الباب عن ح ذ ي ف ة حدثنا السدي بن موسى الفزاري بن بنت إسماعيل الفزاري الكوفي موسى حدثنا عمر بن شاكر عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وعمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه غير و عنه ا حدثنا من العلم أهل ح د موسى الرحمن الكوفي بن عبد الرحمن الكندي、الكوفي. حدثنا زيد بن حباب أ خ ب ر ن ي موسى بن ع ب ي د ة حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا مشت أ م ت ي بالمطيطياء و خ د م الملوك ه ا أبناء أبناء ا ف رواه س ل سلط ر ر ر و م ش ا ابو على قال خيارها أ عيسى هذا حدثنا ي غريب رواه معاوية أبو وقد ع يحيى سعيد بن ل أ ن حدثنا ص ر ي بذلك محمد بن إ س م ا ع ي ل الواسطي حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولا يعرف لحديث أ ب ي م ع ا و ي ة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أ ص ل إ ن م ا المعروف حديث موسى بن ع ب ي د ة وقد روى مالك بن أ ن س هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلا ولم يذكر فيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر حدثنا محمد بن المثنى بن حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أ ب ي ب ك ر ة قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا ابنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قال و و م ل أمرهم امرأة ق فلما قدمت ع ا ئ ش ة تعني ا ل ب ص ر ة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به قال أ ب و عيسى هذا حدثنا حدثنا العزيز العلاء الرحمن حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد عبد قتيبة بن عن بن عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أ ن ا س جلوس فقال أ ل ا أ خ ب ر ك م بخيركم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك ث ل ا ث مرات فقال رجل بلى يا رسول الله أ خ ب ر ن ا بخيرنا من شرنا قال خيركم من يرجى خيره يرجى من وشركم ي ؤ م ن ه و ش ر من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا محمد بن أبي حميد العقدي بن بن بشار عامر أبو أبي عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م بخيار أ م ر ا ئ ك م وشرارهم خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم م أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وشرار و و الذين ل ن ن ت ه ع ويلعنونكم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث محمد بن أ ب ي حميد ومحمد ي ض ع ف من قبل حفظه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبه بن محصن عن أ م س ل م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه سيكون عليكم أ ئ م ة تعرفون وتنكرون فمن أ ن ك ر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقيل يا رسول الله أ ف ل ا نقاتلهم قال لا ما صلوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن سعيد ا ل أ ش ق ر حدثنا يونس بن محمد وهاشم بن القاسم قالا حدثنا صالح المري عن سعيد الجريري عن أ ب ي عثمان النهدي عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان أ م ر ا ء ك م خياركم و أ غ ن ي ا ء ك م سمحاءكم و أ م و ر ك م شورى بينكم فظهر ا ل أ ر ض خير لكم من بطنها وإذا وأغنياءكم وأموركم كان أمراءكم شراركم بخلاءكم نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها لكم فبطن من أبو خير عيسى إلى قال هذا حدثنا ي غريب لا ع ر ف ه إ ل من حديث ص ابراهيم ل المري وصالح المري ح حديثه ا ر في غ ئ ي ن ف د ب ه لا ل يتابع ي ع ا صالح حدثنا ا وهو ه رجل ر إ ب بن يعقوب الجوزجاني ح د ث نعيم ا ن بن حماد حدثنا سفيان بن عيينه عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ك م في زمان من ترك منكم عشر ما أ م ر به هلك ثم ي أ ت ي زمان من عمل منكم بعشر ما أ م ر به نجا قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن ع ي ي ن ة قال وفي الباب عن أ ب ي ذر و أ ب ي سعيد حدثنا عبد بن ن حميد ح د ث الرزاق عبد ا أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال هاهنا أ ر ض الفتن و أ ش ا ر إلى ا ل م ش ر ق يعني حيث يطلع جذل الشيطان او قال قرن الشيطان هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب عن الزهري عن ق ب ي ص ة بن ذؤيب عن ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب ب إ ي ي ل ا هذا ح د ي ث حدثنا غريب نصر بن ع ل ي ح د ث ن ا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن الوهاب أيوب بن أبي حدثنا محمد الثقافي هريرة قال سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب و أ ص د ق ه م رؤيا أ ص د ق ه م حديثا ورؤيا المسلم جزء من س ت ة و أ ر ب ع ي ن جزءا من ا ل ن ب و ة والرؤيا ثلاث فالرؤيا ا ل ص ا ل ح ة بشرى من الله و ا ل ر ؤ ي ة من تحزين الشيطان و ا ل ر ؤ ي ة مما يحدث بها الرجل نفسه ف إ ذ ا ر أ ى أ ح د ك م ما يكره فليقم فليتفل ولا يحدث بها الناس قال و أ ح ب القيد في النوم و أ ك ر ه الغل القيد ثبات في الدين قال وهذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود عن ش ع ب ة عن ق ت ا د ة أ ن ه سمع أ ن س ا عن ع ب ا د ة بن الصامت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من س ت ة و أ ر ب ع ي ن جزءا من ا ل ن ب و ة قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي رزين العقيلي و أ ب ي سعيد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وابن عمر و أ ن س قال وحديث ع ب ا د ة حديث صحيح حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد يعني ا بن زياد حدثنا المختار بن فلفل حدثنا أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل ر س ا ل ة و ا ل ن ب و ة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال رؤيا المسلم وهي جزء من أ ج ز ا ء ا ل ن ب و ة وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وحذيفه بن أ س ي د وابن عباس و أ م كرز وابي أ أسيد ب ي ق ل هذا حديث حسن صحيح ي غ ر من من هذا الوجه ح د ث اسيد ل فلفل م عمر خ ت ا حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ر بن أبي ف ا ن عن م م ح بن بن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من عطاء يسار رجل أهل مصر قال س أ ل ت أ ب ا الدرداء عن قول الله تعالى لهم البشرى في ا ل ح ي ا ة الدنيا فقال ما س أ ل ن ي عنها أ ح د غيرك إ ل ا رجل واحد منذ سالت أ ل رسول ت ل صلى الله عليه وسلم ل ه س أ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سألني عنها سألني أحد غيرك منذ أ ن ز ل ت هي الرؤيا ا ل ص ا ل ح ة يراها المسلم أ و ترى له قال وفي الباب عن عباده بن الصامت قال هذا حديث حسن حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن دراج عن أ ب ي الهيثم عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق بالأسحار د الرؤية ح ث نبئت ا محمد ن حدثنا أبو داود. حدثنا حرب بن شداد وعمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن ن بشار أبو حرب أبي أبي ب شداد داود قال كثير يحيى سلمة عن ع ب ا د ة بن الصامت قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في ا ل ح ي ا ة الدنيا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 عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راني في المنام فقد راني ف إ ن الشيطان لا يتمثل بي قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي قتاده ة وابن عباس وأبي سعيد وجابر وأنس وأبي عباس مالك ب سعيد الأشجعي عن أ ي وأبي وأبي بكرة وأبي جحيفة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا خ ت ي ب ة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن عن أ ب ي ق ت ا د ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ف إ ذ ا ر أ ى أ ح د ك م شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من شرها ف إ ن ه ا لا تضره قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أ ب ي سعيد وجابر و أ ن س قال وهذا محمود حدثنا غيلان حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود قال أ ن ب أ ن ا ش ع ب ة قال أ خ ب ر ن ي يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس عن أ ب ي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من أ ر ب ع ي ن جزءا من ا ل ن ب و ة وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها ف إ ذ ا تحدث بها سقطت قال و أ ح س ب ه قال ولا يحدث بها إ ل ا لبيبا أ و حبيبا حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أ ب ي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المسلم جزء من س ت ة و أ ر ب ع ي ن جزءا من ا ل ن ب و ة وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها ف إ ذ ا حدث بها وقعت قال هذا العقيلي حديث حسن صحيح وأبو رزين وأبو اسمه عامر وروا لقيط بن ح م ا د ب ن سلم يعلى عن ع بن ط ا ء ف ق ا ل عن بن وكيع ح د س وقال وأبو عوانة و شعبة ش ه ي م عن يعلى بن ع ط ابي ء عن وكيع ن حدثنا بن, حدث بن, بن عدس أحمد وهذا أصح أ ب عبيد الله السليمي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن ق ت ا د ة ع ن محمد بن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث فرؤيا حق ورؤيا يحدث ورؤيا بها الرجل نفسه الرجل تحزين من الشيطان فمن ر أ ى ما يكره فليقم فليصلي وكان يقول يعجبني القيد و أ ك ر ه الغل القيد ثبات في الدين وكان يقول من راني ف إ ن ي أ ن ا هو ف إ ن ه ليس للشيطان أ ن يتمثل بي وكان يقول لا تقص الرؤيا إ ل ا على عالم أ و ناصح وفي الباب عن أ ن س و أ ب ي ب ك ر ة وأم العلاء وابن عمر العلاء و ع ا ئ ش ة و أ ب ي موسى وجابر و أ ب ي سعيد وابن عباس وعبد الله بن ع م ر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا سفيان عن عبد ا ل أ ع ل ى عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي عن علي قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب في حلمه كلف يوم ا ل ق ي ا م ة عقد شعيره حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن عبد ا ل أ ع ل ى عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال هذا حديث حسن وفي الباب عن ابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي شريح وواثله قال أ ب و عيسى وهذا أ ص ح من الحديث ا ل أ و ل حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أ ي و ب عن ا ك ر م ة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم كاذبا كلف يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن يعقد بين شعرتين ولن يعقد بينهما قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ح م ز ة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أ ن ا نائم إ ذ أ ت ي ت بقدح لبن فشربت منه ثم أ ع ط ي ت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أ و ل ت ه يا رسول الله قال العلم قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي ب ك ر ة وابن عباس وعبد الله بن الله سلام وعبد الله بن سلام و خ ز ي م ة وطفيل بن س خ ب ر ة و س م ر ة و أ ب ي ا م ا م ة وجابر قال حديث ابن عمر حديث صحيح حدثنا الحسين بن محمد حدثنا حنيف أصحاب عبد بن عن عن عن بن بن عن النبي الجريري البلخي الرزاق الزهري أمامة الله سهل صلى عليه وسلم أبي بعض معمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أ ن ا نائم ر أ ي ت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ ث د ي ومنها ما يبلغ أ س ف ل من ذلك فعرض علي عمر وعليه قميص يجره قالوا فما أ و ل ت ه يا رسول الله قال الدين حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م بن سعد عن أ ب ي ه عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أ ب ي ا م ا م ة بن سهل بن حنيف عن أ ب ي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال وهذا أصح حدثنا محمد بن بشار حدثنا الأنصاري حدثنا أ ش ع ث عن ابي ل ح س ن عن أ بكر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من ر أ ى منكم رؤيا فقال الرجل أ ن ا ر أ ي ت ك أ ن ميزانا نزل من السماء فوزنت أ ن ت و أ ب و بكر فرجحت أ ن ت ب أ ب ي بكر ووزن أبو بكر أبو وعمر فرجح ووزن بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان ف ر أ ي ن ا ا ل ك ر ا ه ي ة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا الزهري أحدثنا الأنصاري حدثنا عثمان الرحمن حديث حسن صحيح أبو موسى الأنصاري حدثنا يونس بن بوكير حدثني عثمان بن عبد يونس بوكير موسى بن بن عن أبو عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن و ر ق ة فقالت له خ د ي ج ة إ ن ه كان صدقك ولكنه مات قبل أ ن تظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر ي ت ه في المنام وعليه ثياب بياض وعثمان ل أهل النار لكان و كان من ل لباس غير ذلك قال ي غير ي ه هذا ح د غريب و ع ث بن عبد الرحمن ليس عند أ ه ل الحديث بالقوي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و عاصم أ خ ب ر ن ا ابن جريج أ خ ب ر ن ي موسى بن ع ق ب ة أ خ ب ر ن ي سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ي بكر وعمر قال ر أ ي ت الناس اجتمعوا فنزع أ ب و بكر ذنوبا أ و ذنوبين فيه ضعف والله يغفر له ثم قام عمر فنزع فاستحالت غربا فلم أ ر عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطا قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وهذا حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و عاصم حدثنا ابن جريج أ خ ب ر ن ي موسى بن ع ق ب ة أ خ ب ر ن ي سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال ر أ ي ت ا م ر أ ة سوداء ث ا ئ ر ة ا ل ر أ س خرجت من ا ل م د ي ن ة حتى قامت ب م ه ي ع ة وهي ا ل ج ح ف ة و أ و ل ت ه ا وباء ا ل م د ي ن ة ينقل إ ل ى ا ل ج ح ف ة قال هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن أ ي و ب عن ابن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آ خ ر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب و أ ص د ق ه م رؤيا أ ص د ق ه م حديثا والرؤيا ثلاث ا ل ح س ن ه بشرى من الله والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه والرؤيا تحزين من الشيطان ف إ ذ ا ر أ ى أ ح د ك م رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أ ح د ا وليقم فليصلي قال أ ب و هريره ة يعجبني القيد و أ ك ر الغل القيد ثبات في الدين قال في وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من س ت ة و أ ر ب ع ي ن جزءا من ا ل ن ب و ة قال أ ب و عيسى وقد روى عبد الوهاب الثقفي هذا الحديث عن أ ي و ب مرفوعا ورواه حماد بن زيد عن أ ي و ب ووقفه أحدثنا إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم الجوهري حدثنا أ ب و اليمان عن شعيب وهو ابن أ ب ي ح م ز ة عن ابن أ ب ي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن ا بن أ ب ي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت في المنام ك أ ن في يدي سوارين من ذهب ف أ و ح ي إ ل ي أ ن أ ن ف خ ه م ا فنفختهما فطارا ف أ و ل ت ه م ا كاذبين يخرجان من بعدي يقال ل أ ح د ه م ا م س ي ل م صاحب اليمامه والعنسي صاحب صنعاء قال هذا حديث صحيح حسن غريب حدثنا الحسين بن محمد حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أ ب و ه ر ي ر ة يحدث أ ن رجلا جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ي ر أ ي ت ا ل ل ي ل ة ظ ل ة ينطف منها السمن والعسل و ر أ ي ت الناس يستقون ب أ ي د ي ه م فالمستكثر والمستقل و ر أ ي ت سببا واصلا من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض و أ ر ا ك يا رسول الله أ خ ذ ت به فعلوت ثم أ خ ذ به رجل بعدك فعلى ثم أ خ ذ به رجل بعده فعلى ثم أ خ ذ به رجل فقطع به ثم وصل له فعلى به فقال أ ب و بكر أ ي رسول الله ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي والله لتدعني أ ع ب ر ه ا فقال أ ع ب ر ه ا فقال أ م ا ا ل ظ ل ة ف ظ ل ة ا ل إ س ل ا م و أ م ا ما ينطف من السمن والعسل فهو ا ل ق ر آ ن لينه وحلاوته و أ م ا المستكثر والمستقل فهو المستكثر من ا ل ق ر آ ن والمستقل منه و أ م ا السبب الواصل من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض فهو الحق الذي أ ن ت عليه ف أ خ ذ ت به فيعليك الله ثم ي أ خ ذ به رجل آ خ ر فيعلو به ثم ي أ خ ذ بعده رجل آ خ ر فيعلو به ثم ي أ خ ذ رجل آ خ ر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو أ ي رسول الله لتحدثني ا أ ص ب ت أ و أ خ ط أ ت ف ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ب ت بعضا و أ خ ط أ ت بعضا قال أ ق س م ت ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي لتخبرني ما الذي أ خ ط أ ت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن أ ب ي ه عن أ ب ي رجاء عن س م ر ة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صلى بنا الصبح أ ق ب ل على الناس بوجهه وقال هل ر أ ى أ ح د منكم ا ل ل ي ل ة رؤيا قال هذا هذا الحديث حازم رجاء حديث حسن صحيح ويروى وجرير أبي سمرة عن بن عن عن عوف وجرير بن حازم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ق ص ة ط و ي ل ة قال وهكذا روى محمد بن بشار هذا الحديث عن وهب بن جرير مختصرا حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا م ع ن حدثنا مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أ ب ي ه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أ ب ي عمره ا ل أ ن ص ا ر ي عن زيد بن خالد الجهني أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م بخير الشهداء الذي ي أ ت ي ب ا ل ش ه ا د ة قبل أ ن ي س أ ل ه ا حدثنا أ ح م د بن الحسن حدثنا عبد الله بن م س ل م ة عن مالك نحوه وقال ابن أ ب ي عمره قال هذا حديث حسن و أ ك ث ر الناس يقولون عبد الرحمن بن أ ب ي عمره واختلفوا على مالك في ر و ا ي ة هذا الحديث فروى بعضهم عن أبي عمرة وروا بعضهم عن ابن ع ع ض ه م ابي ن أ ب عمره وهو عبد الرحمن بن أ ب ي عمره ا ل أ ن ص ا ر ي وهذا اصح ل أ ن ه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أ ب ي عمره عن زيد بن خالد وقد روي عن ابن ابي عمره عن زيد بن خالد غير هذا الحديث وهو حديث صحيح أ ي ض ا و أ ب و عمره مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول وأكثر الناس يقولون ر الناس ا ل عبد حدثنا م عمرة ن بن أبي ح بشر بن آدم بن بنت آدم أ زيد ه ر السمان حدثنا ز بن الحباب حدثنا أ ب ي بن عباس بن سهل بن سعد حدثني أ ب و بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان حدثني خ ا ر ج ة بن زيد بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن أ ب ي عمره حدثني زيد بن خالد الجهني أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهداء من أ د ى شهادته قبل أ ن يسالها أ ل ه ق ا ذ حديث حسن حدثنا غريب من هذا الوجه قال ت ي ب ة ح د ث ن مروان ا ف ز ا ر ي عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز ش ه ا د ة خائن ولا خ ا ئ ن ة ولا مجلود ح د ولا م ج ل و د ة ولا ذي غمر ل أ خ ي ه ولا مجرب ش ه ا د ة ولا القانع أ ه ل البيت لهم ولا ظ ن ي ن في ولاء ولا قرابه قال ا ل ف ز ر ي القانع التابع هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إ ل ا من حديثه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إ س ن ا د ه والعمل عند أ ه ل العلم في هذا أ ن ش ه ا د ة القريب ج ا ئ ز ة لقرابته واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده ولم الوالد العلم شهادة العلم شهادة أهل أهل للولد أكثر في يجزئ ولا الولد للوالد وقال بعض أ ه ل العلم إ ذ ا كان عدلا ف ش ه ا د ة الوالد للولد ج ا ئ ز ة وكذلك شهاده ة الولد للوالد ولم يختلفوا ولم في ش الولد د ة ا أ لأخيه أنها خ جائزة ك ذ ك ش ه ا ة ك للوالد قريب ق ر ي ب ه ق الشافعي لا ت ج و شهادة لرجل على الآخر و إ ن كان عدلا إ ذ ا كانت بينهما ع د ا و ة وذهب إ ل ى حديث عبد الرحمن ا ل أ ع ر ج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا تجوز شهادة صاحب إحنى يعني صاحب عداوة. وكذلك هذا الحديث حيث قال لا لأخيه شهادة صاحب غمر لأخيه يعني صاحب عداوة هذا شهادة صاحب صاحب عداوة تجوز تجوز إحنى حيث يعني معنى يعني غمر حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا مروان بن م ع ا و ي ة عن سفيان بن زياد ا ل أ س د ي عن فاتك بن ف ض ا ل ة عن أ ي م ن بن خريم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال يا أ ي ه ا الناس عدلت ش ه ا د ة الزور إ ش ر ا ك ا بالله ثم ق ر أ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا من قال و ل ز و ر ق ابو ل أ عيسى وهذا حديث غريب انما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا في رواية ولا هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لأي من بن خريم سماعا خريم لأي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد في نعرف عن بن من بن من عن سفيان بن زياد حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سفيان وهو بن زياد العصفري عن أ ب ي ه عن حبيب بن النعمان ا ل أ س د ي عن خرين بن فاتك ا ل أ س د ي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ى ص ل ا ة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت ش ه ا د ة الزور بالشرك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه ا ل آ ي ة واجتنبوا قول الزور إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة قال أ ب و عيسى هذا عندي اصح وخريم بن ف ا ت ك له ص ح ب ة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو مشهور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 فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن عمر حدثنا واصل فضيل يساف علي حسين الباب الله حدثنا الأعلى حدثنا الأعمش هلال عمران قال عبد بن بن عبد بن بن بن بن عن عمر عن عن عن عن محمد مدرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم, يلونهم ثلاثا ثم يجيء قوم من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن يعطون ا ل ش ه ا د ة قبل أ ن ي س أ ل و ه ا قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من حديث ا ل أ ع م ش عن علي بن مدرك و أ ص ح ا ب ا ل أ ع م ش إ ن م ا رووا عن ا ل أ ع م ش عن هلال بن يساف عن عمران بن ح س ي ن حدثنا أ ب و عمار الحسين بن حريث حدثنا وكيع عن ا ل أ ع م ش حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن ح س ي ن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا أ ص ح من حديث محمد بن فضيل قال ومعنى هذا الحديث عند بعض أ ه ل العلم يعطون ا ل ش ه ا د ة قبل أ ن ي س أ ل و ه ا إ ن م ا يعني ش ه ا د ة الزور يقول يشهد أ ح د ه م من غير أ ن يستشهد أ ح د ث ن ا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه عندنا على النبي أن صلى حديث الشهداء بشهادته أشهد خير الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها هو عندنا إذا أشهد الرجل على الشيء الله إذا الرجل قبل أ ن يؤدي شهادته ولا يمتنع من ا ل ش ه ا د ة هكذا وجه الحديث عند بعض أهل اهل ل ل صالح ل ل ع عبد م حدثنا بن ا وسويد بن نصر ق ا ص العلم ح حدثنا وقال سويد أخبرنا وقال ب د ا ل ل ه بن ا ب عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه ا الله ر ك عن سعيد عن هند عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ا ل ص ح ة والفراغ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن سعيد بن أ ب ي هند عن أ ب ي ه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ن ح و قال وفي الباب عن أ ن س بن مالك وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه غير واحد عن عبد الله بن سعيد بن أ ب ي هند فرفعوه واوقفه بعضهم عن عبد الله بن سعيد بن أ ب ي هند حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا هلال الصواف جعفر بن سليمان عن أ ب ي طارق عن الحسن عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ي أ خ ذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أ و يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة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 ولا تكثر الضحك ف إ ن ك ث ر ة الضحك تميت القلب قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث جعفر بن سليمان والحسن لم يسمع عن أ ب ي ه ر ي ر ة شيئا هكذا روي عن أ ي و ب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أ ب ي ه ر ي ر ة وروى أ ب و ع ب ي د ة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله ولم يذكر فيه عن أ ب ي هريره ة عن النبي ا صلى ل ل عن ل وسلم ي ه ح د ث النبي أبو مصعب عن محرز بن هارون عن عبد هارون محرز عن عن ا ر ح م الأعرج أ عن هريرة أن رسول الله رسول أن صلى الله عليه وسلم قال بادروا ب ا ل أ ع م ا ل سبعا هل تنتظرون إ ل ا فقرا منسيا أ و غنى مطغيا أ و مرضا مفسدا أ و هرما مفندا أ و موتا مجهزا أ و الدجال فشر غائب ينتظر أ و ا ل س ا ع ة ف ا ل س ا ع ة أ د ه ا و أ م ر قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة إ ل ا من حديث محرز بن هارون وقد روى بشر بن عمر وغيره عن محرز بن هارون ر روى معمر هذا الحديث عن من سمع سعيدا المخبورية عن ابي هريرة و وقد وسلم نحوه وقال ن عن من عن عن النبي هذا هذا الله عليه الحديث سعيدا سمع صلى أبي ت ت ظ حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر و ا ذكر هاذم ا ل ذ ا ت يعني الموت قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا ه ن ا د حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف حدثني عبد الله بن بجير و أ ن ه سمع هانئا مولى عثمان قال كان عثمان إ ذ ا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا والنار الجنة فلا من ف قال إن رسول ان ل ل صلى الله عليه وسلم قال ه إ القبر أ و ل منازل ا ل آ خ ر ة ف إ ن نجا منه فما بعده أ ي س ر منه و إ ن لم ينج منه فما بعده أ ش د منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ر أ ي ت منظرا قط إ ل ا القبر أ ف ض ع منه قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث هشام بن يوسف حدثنا محمود حدثنا يحدث داود قتادة عبادة بن غيلان أخبرنا عن أنسا عن بن قال الصامت سمعت أبو شعبة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 حدثنا أ ب و ا ل أ ش ع ث أ ح م د بن المقدام ا ل أ ج ل ي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت لما نزلت هذه ا ل آ ي ة و أ ن ذ ر عشيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن قال رسول الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم يا ص ف ي ة بنت عبد المطلب يا ف ا ط م ة بنت محمد يا بني عبد المطلب إ ن ي لا أ م ل ك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي موسى وابن عباس قال حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن غريب هكذا روى ب عن ض ه م ع ه ش النبي م بعضهم هشام بن عروة نحو هذا وروى بعضهم عن هشام عن أبيه نحو عن عن عن عروة وروا هذا صلى الله عليه وسلم م ر س ل ا لم يذكر فيه عن عائشه ة حدثنا ن ا د حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن ط ل ح ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خ ش ي ة الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم قال وفي الباب عن أ ب ي ر ي ح ا ن ة وابن عباس قال هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى ال ط ل ح ة وهو مدني ث ق ة رواه ش ع ب ة وسفيان الثوري حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن إ ب ر ا ه ي م بن المهاجر عن مجاهد عن مورق عن أ ب ي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي أ ر ى ما لا ترون و أ س م ع ما لا تسمعون أ ط ت السماء وحق لها أ ن تئط ما فيها موضع أ ر ب ع أ ص ا ب ع إ ل ا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أ ع ل م لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إ ل ى ا ل ص ع د ا ت تجارون إ ل ى الله لوددت أ ن ي كنت ش ج ر ة تعضض قال أبو عيسى وفي عيسى ابو ل ا ب أبي عن هريرة عيسى ا وابن عباس وأنس قال هذا ئ ش ة وأنس ح د ث ح ن غريب ر ي و و من أن غير ذر هذا الوجه أن أبا ذر قال لوددت اني كنت شجره ة تعبد أحدثنا أبو عمر بن علي حدثنا عبد أبو بن أحدثنا حدثنا حف القلاص ا و ل ا الثقافي قال قال رسول الله صلى الله ب بن أبي أبي سلمة رسول صلى عليه وسلم لو هريرة عن عمر عن عن محمد تعضض ل أعلم م ما و ن هذا حديث صحيح. حدثنا ي صحيح ح د ث محمد بن بشار حدثنا ابن أ ب ي عدي عن محمد بن إ س ح ا ق حدثني محمد بن إ ب ر ا ه ي م عن عيسى بن ط ل ح ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الرجل ليتكلم ب ا ل ك ل م ة لا يرى بها ب أ س ا يهوي بها سبعين خريفا في النار قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بهز بن حكيم حدثني سعيد جدي بن بن بن عن النبي بشار قال الله سمعت وسلم بهز أبي عليه يقول صلى ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال هذا حديث حسن حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي حدثنا عمر بن حفص بن عياس حدثنا أ ب ي عن ا ل أ ع م ش عن أ ن س قال توفي رجل من أ ص ح ا ب ه فقال يعني رجل أ ب ش ر ب ا ل ج ن ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل ا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه او بخل بما لا ينقصه قال هذا حديث غريب حدثنا أحمد بن مصر ابو ل ن ي س ر وغير ي واحد قالوا حدثنا أبو حدثنا مسهر عن إ س م ا ع ي ل بن عبد الله بن س م ا ع عن ا ل أ و ز ا ع ي عن ق ر ة عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا من هذا الوجه حدثنا قتيبة حدثنا حسين بن أنس عن الزهري عن علي بن مالك الزهري قال قال رسول الله صلى الله قتيبة علي عليه وسلم رسول صلى إ ن من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه قال أ ب و عيسى وهكذا روى غير واحد من أ ص ح ا ب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلى وهذا عندنا أ ص ح من حديث أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أ ب ي طالب حدثنا هناد حدثنا عبده عن محمد بن عمر وحدثني أ ب ي عن جدي قال سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول وسلم يقول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن أ ح د ك م ليتكلم ب ا ل ك ل م ة من رضوان الله ما يظن أ ن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه قال وفي الباب عن أ م ح ب ي ب ة قال هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه غير واحد عن محمد بن ع م ر نحو هذا قالوا عن محمد بن ع م ر عن أ ب ي ه عن جده عن بلال بن الحارث وروى هذا الحديث مالك عن محمد بن ع م ر عن أ ب ي ه عن بلال بن الحارث ولم يذكر فيه عن جده حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أ ب ي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح ب ع و ض ة ما سقى كافرا منها ش ر ب ة ماء وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أبو عيسى هذا حدثنا ي صحيح غريب م ه ذ الوجه حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن مجالد عن قيس بن أ ب ي حازم عن المستورد بن شداد قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ا ل س خ ل ة ا ل م ي ت ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ر و ن هذه هانت على أ ه ل ه ا حين أ ل ق و ه ا قالوا من هوانها أ ل ق و ه ا يا رسول الله قال فالدنيا أ ه و ن على الله من هذه على أ ه ل ه ا وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث المستورد حديث حسن حدثنا محمد بن حاتم المكتب حدثنا علي بن ثابت حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء بن ق ر ة قال سمعت عبد الله بن ض م ر ة قال سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق و ل أ ل ا إ ن الدنيا م ل ع و ن ة ملعون ما فيها إ ل ا ذكر الله وما والاه وعالم أ و متعلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن بشار حدثنا حديث حسن محمد يحيى بن سعيد غريب بن بن حدثنا إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد حدثنا قيس بن أ ب ي حازم قال سمعت مستوردا أ خ ا بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا مثل ما يجعل أ ح د ك م إ ص ب ع ه في اليم فلينظر بماذا يرجع قال أبو عيسى هذا حدثنا ي ح س صحيح و إ س م عبد ي ل ن أبي خ ا ل يكنى أ ب العزيز عبد ا ل ووالد ه اسمه أبو حازم قيس ب بن عوف وهو من الصحابة حدثنا قتيبة حدثنا عبد د حدثنا حدثنا من عوف ع وهو ا ل بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن و ج ن ة الكافر وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا أ ب و نعيم حدثنا ع ب ا د ة بن مسلم حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي أ ب ي البختري أ ن ه قال حدثني أ ب و ك ب ش ة ا ل أ ن م ا ر ي أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ث ل ا ث ة أ ق س م عليهن و أ ح د ث ك م حديثا فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد م ظ ل م ة فصبر عليها إ ل ا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب م س أ ل ة إ ل ا فتح الله عليه باب فقر أ و ك ل م ة نحوها و أ ح د ث ك م حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر لأربعة عبد رزقه الله مالا وعبد ل م ا فهو يتقي فيه يتقي ر ه فيه رحمه ويعلم لله فيه ويصل ويعلم و بأفضل المنازل فهذا حقا ع ب رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق ا ل ن ي ة يقول لو أ ن لي مالا لعملت بعمل فلان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 حدثنا سفيان عن بشير أ ب ي إ س م ا ع ي ل عن سيار عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به ف ا ق ة فانزلها بالناس لم تسد فاقته ه به فأنزلها ومن نزلت ل ل ب فاقة ا فيوشك الله له برزق عاجل أ و اجل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا سفيان عن منصور و ا ل أ ع م ش عن أ ب ي وائل قال جاء م ع ا و ي ة إ ل ى أ ب ي هاشم بن ع ت ب ة وهو مريض يعوده مريض ف قال يا خال ما يبكيك أ و ج ع يشئزك أ م حرص على الدنيا قال كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إ ل ي عهدا لم آ خ ذ به قال إ ن م ا يكفيك من جميع المال خادم ومركب في سبيل الله وأجدني اليوم سبيل في الله قال د جمعت ق أ ب و عيسى وقد روى ز ا ئ د ة و ع ب ي د ة بن حميد عن منصور عن أ ب ي وائل عن س م ر ة بن سهم قال دخل م ع ا و ي ة على أ ب ي هاشم فذكر نحوه وفي الباب عن ب ر ي د ة ا ل أ س ل م ي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ا ل أ ع م ش عن شمر بن ع ط ي ة عن ا ل م غ ي ر ة بن سعد بن ا ل أ خ ر م عن أ ب ي ه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا ا ل ض ي ع ة فترغبوا في الدنيا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا زيد بن حباب عن م ع ا و ي ة بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر أ ن أ ع ر ا ب ي ا قال يا رسول الله من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وجابر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا أ ب و حفص عمرو بن علي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ش ع ب ة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أ ب ي ب ك ر ة عن أ ب ي ه ان رجلا قال يا رسول الله أ ي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال ف أ ي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سعيد الجوهري حدثنا محمد بن ر ب ي ع ة عن كامل أ ب ي العلاء عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أ م ت ي من ستين س ن ة إ ل ى سبعين س ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة وقد روي من غير وجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا عباس بن محمد الدوري بن عباس حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سعد بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يتقارب الزمان فتكون ا ل س ن ة كالشهر والشهر ك ا ل ج م ع ة وتكون ا ل ج م ع ة كاليوم ويكون اليوم ك ا ل س ا ع ة وتكون ا ل س ا ع ة ك ا ل ض ر م ة بالنار قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وسعد بن سعيد هو أ خ و يحيى بن سعيد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د حدثنا سفيان عن ل ي ف عن مجاهد عن ابن عمر قال أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا ك أ ن ك غريب أ و عابر سبيل وعد نفسك في أ ه ل القبور فقال لي ابن عمر إ ذ ا أ ص ب ح ت فلا تحدث نفسك بالمساء وخذ إ ذ ا فلا بالصباح أمسيت نفسك تحدث و من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك ف إ ن ك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا قال أ ب و عيسى وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر نحوه الحديث مجاهد حدثنا أحمد عبدة عمر البصري هذا الأعمش ابن الضبي عن عن بن حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن حماد بن س ل م ة عن عبيد الله بن أ ب ي بكر بن أ ن س عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آ د م وهذا أ ج ل ه ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال وثم أ م ل ه وثم أ م ل ه وثم أ م ل ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد الباب عن حدثنا, هناد حدثنا ابو د حدثنا أ م ع ا و ي ة عن ابي ل أ أ ع عن م ش سفر عن عبد الله بن عمرو قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا فقلنا قد وهي فنحن نصلحه قال ما أ ر ى ا ل أ م ر إ ل ا أ ع ج ل من ذلك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و السفر اسمه سعيد بن محمد ويقال ابن أحمد الثوري حدثنا احمد ل ث و ر ي د ث ن ا أ ح بن منيع ن ح د ث الثوري ا ح س ن بن صالح ح ن ر نفير بن أبيه عن حدثه عن كعب بن عياض قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن لكل أ م ة ف ت ن ة و ف ت ن ة أ م ت ي المال قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب إ ن م ا نعرفه من حديث م ع ا و ي ة بن صالح حدثنا عبد الله بن أ ب ي زياد حدثنا يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م بن سعد حدثنا أ ب ي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آ د م واديان من ذهب ل أ ح ب أ ن يكون له ثالث ولا ي م ل أ فاه إ ل ا التراب ويتوب الله على من تاب وفي الباب عن أ ب ي بن كعب و أ ب ي سعيد و ع ا ئ ش ة وابن ز ب ي ر و أ ب ي واقد وجابر وابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة ليس عن ابن عجلان عن القعقاع ا بن حكيم عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول ا ل ح ي ا ة و ك ث ر ة المال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة عيسى حديث صحيح حسن هذا حدثنا حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آ د م ويشب منه اثنتان الحرص على العمر والحرص على المال قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد اخبرنا ل ل الرحمن ه بن عبد أ محمد بن المبارك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 حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول حدثني حمران بن أ ب ا ن عن عثمان بن عفان أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آ د م حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو حديث الحريث بن السائب وسمعت أ ب ا داود سليمان بن سلم البلخي ي قال و ل ق النضر بن شميل جلف الخبز يعني ليس معه إ د ا م حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير حدثنا ش ع ب ة عن قتاده عن مطرف عن أ ب ي ه أ ن ه انتهى إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الهاكم التكاثر قال يقول ابن آ د م مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما ت ص د قال ت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أو ق أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس هو اليمامي حدثنا ع ك ر م ة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله قال سمعت أ ب ا امامه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آ د م إ ن ك إ ن تبذل الفضل خير لك و إ ن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف و ا ب د أ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وشداد بن عن ب د الله ي ك ى أ ب ابي عمار حدثنا علي حدثنا ن س ع د الكندي حدثنا عبد ابن المبارك الله بكر عن بن عن بن عن بن عن حيوة شريح هبيرة أبي عمر تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أ ن ك م كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه و أ ب و تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و داود الطيالسي حدثنا حماد بن س ل م ة عن ثابت عن أ ن س بن مالك قال كان أ خ و ا ن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أ ح د ه م ا ي أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل آ خ ر يحترف ف ش ك المحترف أ خ ا ه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ع م ر بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي ق ا ل حدثنا مروان بن م ع ا و ي ة حدثنا عبد الرحمن بن أ ب ي ش م ي ل ة ا ل أ ن ص ا ر ي عن سلمه بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أ ب ي ه وكانت له ص ح ب ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ص ب ح منكم آ م ن ا في سربه م ع ا ف ا في جسده عنده قوت يومه ف ك أ ن م ا حيزت له الدنيا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا نعرفه من حديث مروان بن معاوية وحيزت جمعت حدثنا ي م ر و ا بن م ع و وحيذت ي ة ح جمعت د ث ن الحميدي ب ذ ك م د بن إ س م ا ع ل ح ث ن ا ا ل ح م د ي حدثنا مروان بن م ع ا و ي ة نحوه وفي الباب عن أ ب ي الدرداء أ خ ب ر ن ا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أ ي و ب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أ ب ي عبد الرحمن عن أ ب ي ا م ا م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ غ ب ط أ و ل ي ا ئ ي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من ا ل ص ل ا ة أ ح س ن ع ب ا د ة ربه و أ ط ا ع ه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إ ل ي ه ب ا ل أ ص ا ب ع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نفض بيده فقال عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء م ك ة ذهبا قلت لا يا رب ولكن أ ش ب ع يوما و أ ج و ع يوما وقال ثلاثا أ و نحو هذا ف إ ذ ا جعت تضرعت إ ل ي ك وذكرتك و إ ذ ا شبعت شكرتك وحمدتك قال هذا حديث حسن وفي الباب عن فضاله بن عبيد القاسم هذا هو ابن عبد الرحمن عبد ويكنى أ ب ا عبد ا ل ر ح م ن ويقال أ ي ض ا يكنى أ ب ا عبد الملك وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن م ع ا و ي ة وهو شامي ث ق ة وعلي بن يزيد ضعيف الحديث ويكنى أ ب ا عبد الملك حدثنا العباس الدوري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أ ب ي أ ي و ب عن ش ر ح ب ي ر بن شريك عن أ ب ي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن ع م ر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أ ف ل ح من أ س ل م وكان رزقه كفافا وقنعه الله قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا العباس الدوري حدثنا عبد الله المقرئ عبد بن يزيد المقرئ أ خ ب ر ن ا حيوه بن شريح أ خ ب ر ن ي أ ب و هانئ الخولاني أ ن أ ب ا علي عمرو بن مالك الجنبي أ خ ب ر ه عن فضاله بن عبيد أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي إ ل ى ا ل إ س ل ا م وكان عيشه كفافا وقنع قال و أ ب و هانئ اسمه حميد بن هانئ قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري حدثنا روح بن أ س ل م حدثنا شداد أ ب و ط ل ح ة الراسبي عن أ ب ي الوازع عن عبد الله بن مغفل قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رسول والله لأحبك إني ف قال انظر ما ت ق والله ل ق و ا ل إ ن ي لاحبك فقال انظر ما ذ ا تقول قال والله إ ن ي لاحبك, لأحبك ثلاث مرات فقال إ ن كنت تحبني ف أ ع د للفقر تجفافا ف إ ن الفقر أ س ر ع إ ل ى من يحبني من السيل الى م ن ت ه ا حدثنا نصر بن علي حدثنا ابي عن شداد ابي ط ل ح ة نحوه بمعناه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وابو الوازع حديث حدثنا محمد غريب حسن بن الراسبي البصري بصري عن ا ل أ ع م ش عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون ا ل ج ن ة قبل أ غ ن ي ا ئ ه م ب خ م س م ا ئ ة س ن ة وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وعبد الله بن عمرو وجابر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى بن واصل الكوفي ح د ثابت ن ث ا بن محمد العابد الكوفي حدثنا الحارث بن النعمان الليثي عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أ ح ي ن ي مسكينا و أ م ت ن ي مسكينا واحشرني في ز م ر ة المساكين يوم ا ل ق ي ا م ة فقالت عائشة لم ا يا رسول الله قال إ ن ه م يدخلون ا ل ج ن ة قبل أ غ ن ي ا ئ ه م ب أ ر ب ع ي ن خريفا يا ع ا ئ ش ة لا ت ر د المسكين ولو بشق تمره يا ع ا ئ ش ة أ ح ب المساكين وقربيهم ف إ ن الله يقربك يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب حدثنا محمود حدثنا بن غيلان قال ب ي ص ة ح د ث ن سفيان س أبي عن محمد بن عن عمر محمد م ة عن أبي ه رسول ي ر ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء ا ل ج ن ة قبل ا ل أ غ ن ي ا ء ب خ م س م ا ئ ة عام نصف يوم قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و كريب حدثنا المحاربي عن محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيئهم بنصف يوم وهو عام وهذا حديث صحيح حدثنا الدوري حدثنا خمتمائة الجنة قبل العباس فقراء بنصف عام وهذا وهو حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أ ب ي أ ي و ب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدخل فقراء المسلمين ا ل ج ن ة قبل أ غ ن ي ا ئ ه م ب أ ر ب ع ي ن خريفا حديث حسن حدثنا أحمد بن منيع بن حدثنا عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على ع ا ئ ش ة فدعت لي بطعام وقالت ما أ ش ب ع من طعام ف أ ش ا ء أ ن أ ب ك ي إ ل ا بكيت قال قلت لم قالت أ ذ ك ر ا ل ح ا ل ة التي فارق عليها رسول الله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 س ا م ع ة عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن ا ل أ س و د بن يزيد عن ع ا ئ ش ة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا أبو كريب حدثنا ا ا ل م ح ر ب يزيد حدثنا ي بن كيسان عن أ ب ي حازم عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ه ل ه ثلاثا تباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه حدثنا عباس بن محمد الدوري حديث صحيح حسن محمد غريب من بن حدثنا يحيى بن أ ب ي بكير حدثنا جرير بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أ ب ا امامه يقول ما كان يفضل عن أ ه ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ويحيى بن أ ب ي بكير هذا كوفي و أ ب و بكير والد يحيى روى له سفيان الثوري ويحيى بن عبد الله بن بكير مصري صاحب الليث حدثنا عبد الله بن م ع ا و ي ة الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابع طاويا و أ ه ل ه لا يجدون عشاء وكان أ ك ث ر خبزهم خبز الشعير قال أ ب و عيسى هذا حدثنا عمار حدثنا الأعمش عمارة القعقاع حديث حسن صحيح حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن أبو عن أ ب ي زرعة عن أبي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أ ن س قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو معمر عبد عبد عبد بن أخبرنا بن الله الله معمر عمر أبو حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال ما أ ك ل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أ ك ل خبزا مرققا حتى مات قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد غريب أبي من بن عروبة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أ خ ب ر ن ا أ ب و حازم عن سهل بن سعد أ ن ه قيل له أ ك ل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي ة يعني الحوار فقال سهل ما ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل فكيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نسريه فنعجنه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك بن أ ن س عن أ ب ي حازم حدثنا ع م ر بن إ س م ا ع ي ل بن مجالد بن سعيد حدثنا أ ب ي عن بيان عن قيس بن أ ب ي حازم قال سمعت سعد بن أ ب ي وقاص يقول إني ل أ و ل رجل أهرى ا ف ي س ب ي لاول ل ل ه إ ن ي أ و ل رجل رمى بسهم في سبيل الله ولقد ر أ ي ت ن ي أ غ ز و وفي ا ل ع ص ا ب ة من أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم ما ن أ ك ل إ ل ا ورق الشجر و ا ل ح ب ل ة حتى إ ن أ ح د ن ا ليضع كما تضع الشاه أ و البعير و أ ص ب ح ت بنو أ س د ي ع ز ر و ن ي في الدين لقد خبت إ ذ ن و ظ ل عملي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بيان حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد حدثنا قيس قال سمعت سعد بن مالك يقول إ ن ي أ و ل رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد ر أ ي ت ن ي نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إ ل ا الحبله وهذا السمر حتى إ ن أ ح د ن ا ليضع كما تضع الشاه ثم أ ص ب ح ت بنو أ س د يعزروني في الدين ل قال د خبت إ ذ عملي عيسى قال أبو عيسى هذا حديث ح س ن صحيح وفي ا ل ب ب ا عند عطبة بن غزوان ح ن ابي ق ت ي ة حدثنا حماد بن ز د عن عن محمد عند عن عن بن سيرين قال كنا أيوب أبي قال ه ر ي ر ة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أ ح د ه م ا ثم قال بخ بخ يتمخط أ ب و ه ر ي ر ة في الكتان لقد ر أ ي ت ن ي و إ ن ي لاخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم و ح ج ر ة ع ا ئ ش ة من الجوع مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي الجنون وما بي جنون وما هو إ ل ا الجوع قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا العباس الدوري حدثنا عبد الله بن زيد حدثنا ح ي و ا ب ن شريح أ خ ب ر ن ي أ ب و هانئ الخولاني أ ن أ ب ا علي عمرو بن مالك الجنبي أ خ ب ر ه عن فضاله بن عبيد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في ا ل ص ل ا ة من ا ل خ ص ا ص ة وهم أ ص ح ا ب ا ل ص ف ة حتى يقول ا ل أ ع ر ا ب هؤلاء مجانين أ و مجانون ف إ ذ ا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إ ل ي ه م فقال لو تعلمون ما لكم عند الله ل أ ح ب ب ت م ان تزدادوا ف ا ق ة و ح ا ج ة قال فضال و أ ن ا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح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 فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أ ن جاء أ ب و الهيثم ب ق ر ب ة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه ب أ ب ي ه و أ م ه ثم انطلق بهم إ ل ى حديقته فبسط لهم ب س ا ط ة ثم انطلق إ ل ى ن خ ل ة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ل ا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إ ن ي أ ر د ت أ ن تختاروا أ و قال تخيروا من رطبه وبسره ف أ ك ل و ا وشربوا من ذلك الماء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 قال فذبح لهم عناقا أ و جديا ف أ ت ا ه م بها ف أ ك ل و ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم قال لا قال ف إ ذ ا أ ت ا ن ا سبي ف أ ت ن ا ف أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم ب ر أ س ي ن ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا نبي الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن المستشار مؤتمن خذ هذا ف إ ن ي ر أ ي ت ه يصلي واستوصي به معروفا فانطلق أ ب و الهيثم إ ل ى ا م ر أ ت ه ف أ خ ب ر ه ا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ا م ر أ ت ه ما أ ن ت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ن تعتقه قال فهو عتيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله لم يبعث نبيا ولا خ ل ي ف ة إ ل ا وله بطانتان ب ط ا ن ة ت أ م ر ه بالمعروف وتنهاه عن المنكر و ب ط ا ن ة لا ت أ ل و ه خبالا ومن يوق ب ط ا ن ة السوء فقد وقي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن عبد الملك بن عمير عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما و أ ب و بكر وعمر فذكر نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه عن أ ب ي ه ر ي ر ة وحديث شيبان أ ت م من حديث أ ب ي ع و ا ن ة و أ ط و ل وشيبان ث ق ة عندهم صاحب ب ك ت ا وروي ق د عن ابن عباس أ ي ض ا حدثنا عبد الله بن أ ب ي زياد حدثنا سيار بن حاتم عن سهل بن أ س ل م عن يزيد بن أ ب ي منصور عن أ ن س بن مالك عن أ ب ي ط ل ح ة قال شكونا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع و ر ف عن ا ه عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا قتيبة أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن بن النعمان بن سماك قال قتيبة يقول سمعت بشير أبو أ ل س ت م في طعام وشراب ما شئتم لقد ر أ ي ت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من ا ل د ق ل ما ي م ل أ بطنه قال وهذا حديث صحيح قال أبو عيسى وروا أبو عوانة وغير واحد عن سماك بن حرب نحو أبو قال سماك حديث صحيح حرب حديث الأحوص عيسى بن عن و ر و ا ش ع ب ة هذا الحديث عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر حدثنا أ ح م د بن بديل بن قريش اليامي الكوفي حدثنا أ ب و بكر بن عياش عن أ ب ي حسين عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن ك ث ر ة العرض ولكن الغنى غنى النفس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و حسين اسمه عثمان بن عاصم ا ل أ س د ي حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أ ب ي الوليد قال سمعت خ و ل ة بنت قيس وكانت تحت ح م ز ة بن عبد المطلب تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن هذا المال خ ض ر ة ح ل و ة من أ ص ا ب ه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا النار قال أبو عسى هذا حدثنا ي ح س صحيح وأبو ل ل و ي د اسمه ع بشر ي د حدثنا سنوط ب بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن عبد الدينار لعن عبد الدرهم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 عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن ز ر ا ر ة عن ابن كعب بن مالك الانصاري عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أ ر س ل ا في غنم ب أ ف س د لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال أبو عيسى هذا حدثنا ي ح س صحيح ويروى في هذا الباب عن ابن عمر عن ع موسى ر عن عليه النبي الله صلى ل ولا م م و إسناده حدثنا يصح س بن عبد الرحمن الكندي حدثنا زيد بن حباب أ خ ب ر ن ي المسعودي حدثنا عمرو بن مره عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ل ق م ة عن عبد الله قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أ ث ر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وما للدنيا ما أ ن ا في الدنيا إ ل ا كراكب استظل تحت ش ج ر ة ثم راح وتركها قال وفي الباب عن عمر وابن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و عامر و أ ب و داود قال حدثنا زهير بن محمد حدثني موسى بن وردان عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أ ح د ك م من يخالل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا سويد بن مصر أخبرنا عبد عبد بن أخبرنا بن عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن الله المبارك الله أبي بكر مصر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم ا ل أ ن ص ا ر ي قال سمعت أ ن س بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله و م اهله ل و ع م فيرجع أهله وماله وعمله ي ب ق ى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن عياش حدثني أ ب و س ل م ة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن مقدام بن معد يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما م ل أ آ د م ي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آ د م أ ك ل ا ت يقمن ص ل ب ة ف إ ن كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه حدثنا الحسن بن ع ر ف ة حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عياش ا ل نحوه و قال المقدام بن معدي ك ر ب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا م ع ا و ي ة بن هشام عن شيبان عن فراس عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله وفي الباب عن جندب وعبد الله بن عمرو قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا حيوه بن س ر ي ح أ خ ب ر ن ي الوليد بن أ ب ي الوليد أ ب و عثمان المدائني أ ن عقبه بن مسلم حدثه أ ن شفيا ا ل أ ص ب ح ي حدثه أ ن ه دخل ا ل م د ي ن ة ف إ ذ ا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا أ ب و ه ر ي ر ة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أ ن ش د ك بحق وبحق لما ح د ث ن ي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فقال أ ب و ه ر ي ر ة أ ف ع ل لاحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته ثم نشغ أ ب و ه ر ي ر ة ن ش غ ة فمكث قليلا ثم أ ف ا ق فقال لاحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أ ح د غيري وغيره ثم نشغ أ ب و ه ر ي ر ة ن ش غ ة أ خ ر ى ثم أ ف ا ق فمسح وجهه فقال ل ا أ ح د ث ن ك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا وهو في هذا البيت ما معنا أ ح د غيري وغيره ثم نشغى أ ب و ه ر ي ر ة ن ش غ ة أ خ ر ى ثم أ ف ا ق ومسح وجهه فقال أفعل لا أحدثنك لا حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا معه في هذا البيت ما معه أ ح د غيري وغيره ثم نشغ أ ب و ه ر ي ر ة ن ش غ ة ش د ي د ة ثم مال خارا على وجهه ف أ س ن د ت ه علي طويلا ثم أ ف ا ق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن الله تبارك وتعالى إ ذ ا كان يوم ا ل ق ي ا م ة ينزل إ ل ى العباد ليقضي بينهم وكل أ م ة ج ا ث ي ة ف أ و ل من يدعو به رجل جمع ا ل ق ر آ ن ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ أ ل م أ ع ل م ك ما أ ن ز ل ت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أ ق و م به آ ن ا ء الليل و آ ن ا ء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له ا ل م ل ا ئ ك ة كذبت ويقول الله بل أ ر د ت أ ن يقال إ ن فلانا قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له أ ل م أ و س ع عليك حتى لم أ د ع ك تحتاج إ ل ى أ ح د قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آ ت ي ت ك قال كنت أ ص ل الرحم ة و أ ت ص د ق فيقول الله له كذبت وتقول له ا ل م ل ا ئ ك ة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أ ن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول أ م ر ت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى له كذبت وتقول له ا ل م ل ا ئ ك ة كذبت ويقول الله بل أ ر د ت أ ن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أ ب ا ه ر ي ر ة أ و ل ئ ك ا ل ث ل ا ث ة أ و ل خلق الله تسعر بهم النار يوم ا ل ق ي ا م ة وقال الوليد أ ب و عثمان ف أ خ ب ر ن ي ع ق ب ة بن مسلم أ ن شفيا ً هو ا ل ذ ي دخل على ع م ابو و ي ة ف أ خ ر ه بهذا ب قال أ عثمان وحدثني العلاء بن أ ب ي حكيم أ ن ه كان سيافا ل م ع ا و ي ة فدخل عليه رجل ف أ خ ب ر ه بهذا عن أ ب ي هريره ة معاوية فقال فعل قد ب ؤ ل ا هذا ء فقال ك ي ف بمن ب ي من ن ا س ث م بكى م ع ا و ي ة بكاء شديدا حتى ظننا أ ن ه هالك وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر ثم أ ف ا ق م ع ا و ي ة ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها نوف إ ل ي ه م أ ع م ا ل ه م فيها وهم فيها لا يبخسون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 عن أ ب ي معان البصري عن ابن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله رسول صلى تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم م ئ ة م ر ة قلنا يا رسول الله ومن يدخله قال القراء المراؤون ب أ ع م ا ل ه م قال هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أ ب و داود حدثنا أ ب و سنان الشيباني عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره ف إ ذ ا اطلع عليه أ ع ج ب ه ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجران أجر السر وأجر العلانية قال الأعمش صالح هذا وغيره أجران أجر وأجر أبو أبي أبي غريب روى ثابت حسن عن بن عن عيسى وقد حديث حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا و أ ص ح ا ب ا ل أ ع م ش لم يذكروا فيه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى وقد فسر بعض أ ه ل العلم هذا الحديث فقال إ ذ ا اطلع عليه ف أ ع ج ب ه ف إ ن م ا معناه أ ن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض شهداء أنتم في فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا لما يرجو بثناء الناس عليه ف أ م ا إ ذ ا أ ع ج ب ه ليعلم الناس منه الخير ليكرم على ذلك ويعظم عليه فهذا رياء وقال بعض أ ه ل العلم م يعمل بعمله مثل إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له فأعجبه فيكون ه أن أ رجاء ج ر و فهذا له مذهب أ ي ض ا حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن حميد عن أ ن س أ ن ه قال جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى قيام ا ل س ا ع ة فقام النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فلما قضى صلاته قال اين السائل عن قيام الساعه فقال الرجل انا يا رسول الله قال ما اعددت لها قال يا رسول الله ما اعددت لها كبير صلاه ولا صوم إ ل ا اني احب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أ ح ب و أ ن ت مع من أ ح ب ب ت فما ر أ ي ت فرح المسلمون بعد ا ل إ س ل ا م فرحهم بهذا قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا حفص بن غياث عن أشعب عن الحسن غياث بن عن عن هشام الرفاعي أبو أشعب عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أ ح ب وله م ك ت س ب وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي موسى قال أبو غريب عيسى حديث حديث حسن غريب من حديث الحسن هذا من عن أ ن س بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حبيش آدم بن غيلان بن سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عاصم عسال قال جاء أعرابي جهوري الصوت قال جهوري زر يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أ ح ب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أحمد بن حدثنا حماد عبدة زيد بن بن عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال عن النبي الضبي عاصم عسال الله عليه وسلم عليه صلى زر نحو حديث محمود حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن ا ل أ ص م عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله يقول أ ن ا عند ظن عبدي بي و أ ن ا معه إ ذ ا دعاني قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حدثنا زيد بن حباب حدثنا م ع ا و ي ة بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أ ب ي ه عن النواس بن سمعان أ ن رجلا س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر و ا ل إ ث م فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق و ا ل إ ث م ما حاك في نفسك وكرثت أ ن يطلع عليه الناس حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا م ع ا و ي ة بن صالح نحوه إ ل ا أ ن ه قال س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا حبيب بن أ ب ي مرزوق عن عطاء بن أ ب ي رباح عن أ ب ي مسلم الخولاني حدثني معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي قال و ل ق الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي مالك الأشعري قال أبو أبي هريرة الأشعري عيسى الباب الدرداء الصامت مالك قال بن عن هذا حديث حسن صحيح و أ ب و مسلم ا ل خ و ل ن ي اسمه عبد الله بن ثوب حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا م ع ن حدثنا مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ و عن أ ب ي سعيد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال س ب ع ة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله إ م ا م عادل وشاب ن ش أ ب ع ب ا د ة الله ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إ ذ ا خرج منه حتى يعود إ ل ي ه ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته م ر أ ه ذات حسب وجمال فقال إ ن ي أ خ ا ف الله ورجل تصدق بصدقه ف أ خ ف ا ه ا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أ ن س من غير وجه مثل هذا وشك فيه وقال عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ و عن أ ب ي سعيد وعبيد الله بن عمر رواه عن حبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه يقول عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر ح د ث ن ي حبيب عن حفص بن عاصم عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أ ن س بمعناه إ ل ا أ ن ه قال كان قلبه معلقا بالمساجد وقال ذات منصب وجمال قال أبو عيسى حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب والمقدام يكنى أ ب ا ك ر ي م ة حدثنا هناد و ق ت ي ب ة قالا حدثنا حاتم بن إ س م ا ع ي ل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سلمان عن يزيد بن ن ع ا م ة الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا آخر ل ابو ل ل فليسأله ر ج اسمه واسم أ عن ي ه م م للمودة ن فإنه هو أوصل أبو قال عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه ولا نعرف ليزيد بن عامه سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا ي ص حدثنا إ س ن ا ه ح د محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن مجاهد عن أ ب ي معمر قال قام رجل ف أ ث ن ى على أ م ي ر من ا ل أ م ر ا ء فجعل المقداد يحثو في وجهه التراب وقال أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نحثو في وجوه المداحين التراب وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى ز ا ئ د ة عن يزيد بن أ ب ي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن المقداد وحديث مجاهد عن أ ب ي معمر أ ص ح و أ ب و معمر اسمه عبد الله بن تخبره والمقداد بن ا ل أ س و د هو المقداد بن عمرو الكندي ويكنى أ ب ا معبد و إ ن م ا نسب إ ل ى ا ل أ س و د بن عبد يغوث ل أ ن ه كان قد تبناه وهو صغير حدثنا محمد بن عثمان الكوفي حدثنا الحسن عبيد عثمان بن بن عن عن الكوفي الله سالم الخياط موسى عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نحثو في أ ف و ا ه المداحين التراب قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا ابن المبارك عن حيويه بن شريح حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن الوليد قال ي س ت ج ي ب أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري قال سالم م ع أ ب خ د ر ي قال ا ل س أ و عن أ ب ي الهيثم عن أ ب ي سعيد أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إ ل ا مؤمنا ولا ي أ ك ل طعامك إ ل ا تقي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن إ ن ما نعرفه من هذا الوجه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن سعد بن سنان عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د الله بعبده الخير عجل له ا ل ع ق و ب ة في الدنيا و إ ذ ا أ ر ا د الله بعبده الشر أ م س ك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم ا ل ق ي ا م ة وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن عظم الجزاء مع عظم البلاء و إ ن الله إ ذ ا أ ح ب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن ص خ ط فله ا ل ص خ ط قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود بن غيلان أخبرنا الأعمش شعبة عن الأعمش قال سمعت أ ب ا وائل يقول قالت ع ا ئ ش ة ما ر أ ي ت الوجع على أ ح د أ ش د منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا حماد د ث ن ا ح بن زيد عن عاصم بن ب ه د ل ة عن مصعب بن سعد عن أ ب ي ه قال قلت يا رسول الله أ ي الناس أ ش د بلاء قال ا ل أ ن ب ي ا ء ثم ا ل أ م ث ل ف ا ل أ م ث ل ف ي ب ت ل الرجل على حسب دينه ف إ ن كان دينه صلبى اشتد بلاؤه و إ ن كان في دينه ر ق ة ي ب ت ل ي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على ا ل أ ر ض ما عليه خطيئه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ خ ت ح ذ ي ف ة بن اليمان أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أي أشد ثم حدثنا محمد بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن ع م ر عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن و ا ل م ؤ م ن ة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد الله بن م ع ا و ي ة الجمحي حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أ ب و ظلال عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله يقول إ ذ ا أ خ ذ ت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إ ل ا ا ل ج ن ة وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وزيد بن أ ر ق م قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه و أ ب و ظلال اسمه هلال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا سفيان عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة رفعه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من أ ذ ه ب ت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أ ر ض له ثوابا دون ا ل ج ن ة وفي الباب عن عرباض بن س ا ر ي ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ابو زهير عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أ ه ل ا ل ع ا ف ي ة يوم ا ل ق ي ا م ة حين يعطى أ ه ل البلاء الثواب لو أ ن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الاسناد إ ل ا من هذا الوجه وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ا ل أ ع م ش عن ط ل ح ة بن مصرف عن مسروق قوله شيئا من هذا حدثنا يحيى سويد عبيد بن نصر أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يحيى بن المبارك الله قال سمعت أبي يقول أبي سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة ي ق و ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أ ح د يموت إ ل ا ندم قالوا وما ندامته يا رسول الله قال إ ن كان محسنا ندم أ ن لا يكون ازداد و إ ن كان مسيئا ندم أ ن لا يكون نزع قال أ ب و عيسى هذا حديث إ ن م ا نعرفه من هذا الوجه ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبه وهو يحيى بن عبيد الله ا بن موهب مدني حدثنا سويد اخبرنا ابن المبارك اخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في اخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود ا ل ض أ ن من اللين أ ل س ن ت ه م أ ح ل ى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أ ب ي يغترون أ م علي يجترئون فبي حلفت ل أ ب ع ث ن على أ و ل ئ ك منهم ف ت ن ة تدع الحليم منهم حيرانا وفي الباب عن ابن عن عمر حدثنا أ ح م د بن سعيد الدارمي حدثنا محمد بن عباد أ خ ب ر ن ا حاتم بن إ س م ا ع ي ل أ خ ب ر ن ا ح م ز ة بن أ ب ي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر من ا ل ص ب فبي ر حلفت لأتيحنهم فتنة لأتيحنهم تدع الحليم منهم فبي أم علي يجترئون؟ قال ابو ل ل ح حيرانا ي م منهم ف ي ي غ ت ر ن أم عيسى ل يجترئون ي أبو قال ع هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا ابن المبارك وحدثنا سويد أ خ ب ر ن ا ابن المبارك عن يحيى بن أ ي و ب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أ ب ي ا م ا م ة عن ع ق ب ة بن عامر قال قلت يا رسول الله م ن ن ج ا قال أ م س ك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك ي على خطيئتك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا حماد بن أ ب ي زيد عن أ ب ي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أ ب ي سعيد الخدري رفعه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اتق الله فينا فإنما ن حدثنا ن فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا بك استقمت عوججت ح ابو د حدثنا أ أ س ا م ة عن حماد بن زيد نحوه ولم يرفعه و ذ هذا ا قال لا إلا حماد رواه واحد أصح أبو حديث محمد حديث حديث من موسى من بن نعرفه بن زيد وقد عيسى غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا حماد بن زيد عن أ ب ي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أ ب ي سعيد الخدري قال أ ح س ب ه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا محمد بن عبد ا ل أ ع ل ى الصنعاني حدثنا عمر بن علي المقدمي عن أ ب ي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي ما بين لحيه وما بين رجليه أ ت ك ف ل له بالجنه ة وفي أبي الباب عن ر ر غريب ي عيسى حديث سهل حديث حسن صحيح غريب من حديث سهل بن سعد حدثنا أبو سعيد ة وابن أبو أبو عباس قال حدثنا الأشج بن حسن من سعد سهل سهل حدثنا أ ب و خالد ا ل أ ح م ر عن ابن عجلان عن أ ب ي حازم عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحيه وشر ما بين رجليه دخل ا ل ج ن ة قال أ ب و عيسى أ ب و حازم الذي روى عن أ ب ي ه ر ي ر ة اسمه سلمان مولى ع ز ة ا ل أ ش ج ع ي ة وهو كوفي و أ ب و حازم الذي روى عن سهل بن سعد و أ ب و حازم الزاهد مدني واسمه س ل م ة بن دينار وهذا حديث حسن غريب حدثنا الرحمن حدثني سويد عبد عبد الثقافي بن نصر أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن المبارك الزهري ماعز الله قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به أعتصم معمر قلت الله قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أ خ و ف ما تخاف علي ف أ خ ذ بلسان نفسه ثم قال هذا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله حدثنا أبو الثقفي عبد حدثنا عبد محمد بن أبي البغدادي صاحب أحمد غير سفيان أبي من عن بن بن بن ثلج الله الله صاحب حنبل حدثنا علي بن حفص حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله ف إ ن ك ث ر ة الكلام بغير ذكر الله ق س و ة للقلب و إ ن أ ب ع د الناس من الله القلب القاسي ح د ث ن ا أ ب و بكر ب ن أبي النضر حدثني أبو النضر عن ابراهيم ل ن حدثني ض ر أ و ا ل ن ض عن إ ب ر بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث إ ب ر ا ه ي م بن عبد الله بن حاطب حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أ م صالح عن ص ف ي ة بنت ش ي ب ة عن أ م ح ب ي ب ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آ د م عليه لا له إ ل ا أ م ر بمعروف أ و نهي عن منكر أ و ذكر الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه لا إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس حدثنا محمد بن بشار حدثنا حديث حسن حديث محمد محمد يزيد غريب خنيس من بن بن بن بن عون جعفر حدثنا أ ب و العميس عن عون بن أ ب ي ج ح ي ف ة عن أ ب ي ه قال اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أ ب ي الدرداء فزار سلمان أ ب ا الدرداء ف ر أ ى أ م الدرداء م ت ب ذ ل ة فقال ما ش أ ن ك م ت ب ذ ل ة قالت إ ن أ خ ا ك أ ب ا الدرداء ليس له ح ا ج ة في الدنيا قال فلما جاء ابو الدرداء قرب إ ل ي ه طعاما فقال قل فاني صائم قال ما انا باكل حتى تاكل قال فاكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الان فقاما فصليا فقال ان لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا فاعط ي كل ذي حق حقه فاتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك فقال له ص د قال س ل م ن ق ا أ ب و عيسى هذا حديث صحيح و أ ب و العميس ي اسمه ع ت ب ة بن عبد الله وهو أ خ و عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أ ه ل المدينه قال كتب م ع ا و ي ة إ ل ى ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين رضي الله عنها أ ن اكتبي إ ل ي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي فكتبت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها إ ل ى م ع ا و ي ة سلام عليك أ م ا بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضاء الله ب ص خ ط الناس كفاه الله م ؤ ن ة الناس ومن التمس رضاء الناس ب ص خ ط الله وكله الله إ ل ى الناس والسلام عليك حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد الثوري بن بن عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها هشام عائشة معاوية أبيه كتبت يوسف إلى عروة فذكر الحديث ب م ع ن ى ولم يرفعه حدثنا هناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن خ ي ث م ة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ترجمان إلا بينه وبينه رجل ربه وليس فينظر أ ي م ن منه فلا يرى ش ي ئ الا إ شيئا قدمه ثم ينظر أ ش أ م منه فلا يرى ش ي ئ الا إ شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أ ن يقي وجهه حر النار ولو بشق ت م ر ة فليفعل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و السائب حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن ا ل أ ع م ش فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال من من كان هاهنا من أهل خراسان بخراسان إظهار هذا الحديث أهل فليحتسب في ل أ ن ا ل ج ه م ي ة ينكرون هذا اسم أ ب ي السائب سلم بن ج ن ا د ة ا بن سلم بن خالد ا بن جابر بن س م ر ة الكوفي حدثنا حميد بن م س ع د ة حدثنا حسين بن نمير أ ب و محصن حدثنا حسين بن قيس الرحبي حدثنا عطاء بن أ ب ي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آ د م يوم ا ل ق ي ا م ة من عند ربه حتى ي س أ ل عن خمس عن عمره فيما أ ث ن ا ه وعن شبابه فيما أ ب ل ا ه وماله من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه وماذا عمل فيما علم قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا من حديث الحسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه وفي الباب عن أ ب ي ب ر ز ة و أ ب ي سعيد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد عبد بن الله أخبرنا الأسود بن عامر حدثنا أبو الأعمش أبي الأسلمي بن بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة عامر جريج حدثنا عن عن عن عياش الله سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم ا ل ق ي ا م ة حتى ي س أ ل عن عمره فيما أ ف ن ا ه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه وسعيد ع ن ج م فيما ه أبلاه قال هذا حديث حسن صحيح قال حسن س و بن عبد الله بن جريج هو بصري وهو مولى أ ب ي ب ر ز ة و أ ب و ب ر ز ة اسمه ن ض ل ة بن عبيد حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ت د ر و ن ما المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة بصلاته وصيامه وزكاته و ي أ ت ي قد شتم هذا وقذف هذا و أ ك ل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته ف إ ن فنيت حسناته قبل أ ن يقتص ما عليه من الخطايا أ ُ خ ِ ذ َ من ِْ خطاياهم ََْ فطرح ََُِ عليه ََِْ ثم َُّ طرح َُِ في ِ النار َِّ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن ابي خالد يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أ ب ي أ ن ي س ة عن سعيد المقبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا كانت ل أ خ ي ه عنده م ظ ل م ة في عرض أ و مال فجاءه فاستحله قبل أ ن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم ف إ ن كانت له حسنات أ خ ذ من حسناته و إ ن لم تكن له حسنات حملوه عليه من سيئاتهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد ا ل م خ ب ر ي وقد رواه مالك بن أ ن س عن سعيد ا ل م خ ب ر ي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إ ل ى أ ه ل ه ا حتى يقاد ل ل ش ا ة الجلحاء من ا ل ش ا ة القرناء وفي الباب عن أ ب ي ذر وعبد الله بن انيس قال أبو عيسى وحديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا ابن المبارك أ خ ب ر ن ا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سليم بن عامر حدثنا المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا كان يوم ا ل ق ي ا م ة أ د ن ي ت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أ و اثنين قال سليم لا أ د ر ي أ ي الميلين عنا أ م س ا ف ة ا ل أ ر ض أ م الميل الذي تكتحل به العين قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أ ع م ا ل ه م فمنهم من ي أ خ ذ ه إ ل ى عقبيه ومنهم من ي أ خ ذ ه إ ل ى ركبتيه ومنهم من ي أ خ ذ ه إ ل ى حقويه ومنهم من يلجمه الجاما ف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إ ل ى فيه أ ي يلجمه الجاما قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي وابن أبي سعيد الباب عن عمر حدثنا أ ب و زكريا يحيى بن د ر س ت البصري حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر قال حماد وهو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرشح إ ل ى أ ن ص ا ف آ ذ ا ن ه م قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هناد حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا سفيان عن ا ل م غ ي ر ة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم ا ل ق ي ا م ة حفاه عراه غرلا كما خلقوا ثم ق ر أ كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين و أ و ل من يكسى من الخلائق إ ب ر ا ه ي م ويؤخذ من أ ص ح ا ب ي برجال ذات اليمين وذات الشمال ف أ ق و ل يا رب أ ص ح ا ب ي فيقال إ ن ك لا تدري ما أ ح د ث و ا بعدك إ ن ه م لم يزالوا مرتدين على أ ع ق ا ب ه م منذ فارقتهم ف أ ق و ل كما قال العبد الصالح إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عبادك و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر عن ش ع ب ة عن ا ل م غ ي ر ة بن النعمان بهذا الاسناد فذكر نحوه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 حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ف أ م ا عرضتان فجدال ومعاذير و أ م ا ا ل ع ر ض ة ا ل ث ا ل ث ة فعند ذلك تطير ا ل ص ف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال ابو ل أ ي ي د فآخذ ي ي م ن ه خ ذ بشماله أبو قال عيسى ولا يصح هذا الحديث من قبل أ ن الحسن لم يسمع من أ ب ي ه ر ي ر ة وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى ولا يصح هذا الحديث من قبل أ ن الحسن لم يسمع من أ ب ي موسى حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا ابن المبارك عن عثمان بن ا ل أ س و د عن ابن أ ب ي مليكه عن ع ا ئ ش ة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك قلت يا رسول الله إ ن الله تعالى يقول ف أ م ا من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح حسن و ر و ا ه أ ي و ب أ ي ض ا عن ابن أ ب ي مليكه حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا ابن المبارك أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن مسلم عن الحسن و ق ت ا د ة عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بابن آ د م يوم ا ل ق ي ا م ة ك أ ن ه بذج فيوقف بين يدي الله فيقول الله له أ ع ط ي ت ك وخولتك و أ ن ع م ت عليك فماذا صنعت فيقول يا رب ي جمعته وثمرته فتركته أ ك ث ر ما كان فارجعني آ ت ك به فيقول له أ ر ن ي ما قدمت فيقول يا رب ي جمعته وثمرته فتركته أ ك ث ر ما كان فارجعني آ ت ك به ف إ ذ ا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إ ل ى النار قال أ ب و عيسى وقد روى وفي الباب عن ابي ه ر ي ر ة و أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم ا ل ق ي ا م ة فيقول الله له أ ل م أ ج ع ل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك ا ل أ ن ع ا م والحرث وتركتك تراس وتربع فكنت تظن أ ن ك ملاقي يوم كهذا قال فيقول لا فيقول له اليوم أ ن س ا ك كما نسيتني قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح غريب ومعنى قوله اليوم أ ن س ا ك يقول اليوم أ ت ر ك ك في العذاب هكذا فسروه قال أ ب و عيسى وقد فاليوم قالوا فسر ننساهم بعض أهل العلم أهل هذه الآية وإنما معناه اليوم نتركهم اليوم العذاب في حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا سعيد بن أ ب ي أ ي و ب حدثنا يحيى بن أ ب ي سليمان عن سعيد المقبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال ق ر أ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أ خ ب ا ر ه ا قال أ ت د ر و ن ما أ خ ب ا ر ه ا قالوا الله ورسوله أ ع ل م قال ف إ ن أ خ ب ا ر ه ا أ ن تشهد على كل عبد أ و أ م ة بما عمل على ظهرها أ ن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا قال فهذه أ خ ب ا ر ه ا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا سليمان ا ل ت ي م ي عن أ س ل م ا ل ا ج ر ي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء اعرابي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور قال قرن ينفخ فيه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن سليمان ا ل ت ي م ي ولا نعرفه إ ل ا من حديثه ه حدثنا سويد د أخبرنا ا ب ع ل ل أ خ ب ر ن ا أ ب و العلاء عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أ ن ع م وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع ا ل إ ذ ن متى يؤمر بالنفخ فينفخ ف ك أ ن ذلك ثقل على أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه هذا الحديث عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن عبد بن أخبرنا بن عن الرحمن بن إسحاق علي علي عن مسهر عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المؤمن على الصراط رب سلم سلم قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من حديث ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد الرحمن بن إ س ح ا ق وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي حدثنا بدل بن المحبر حدثنا حرب بن ميمون ا ل أ ن ص ا ر ي أ ب و الخطاب حدثنا النضر بن أ ن س بن مالك عن أ ب ي ه قال س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يشفع لي يوم ا ل ق ي ا م ة فقال أ ن ا فاعل قال قلت يا رسول الله ف أ ي ن أ ط ل ب ك قال اطلبني أ و ل ما تطلبني على الصراط قال قلت ف إ ن لم أ ل ق ك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان, قلت فإن لم ألقك عند الميزان. قال فاطلبني عند الحوض ف إ ن ي لا أ خ ط ئ هذه الثلاث المواطن قال أبو عيسى ه ذ اخبرنا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من لا إلا الوجه هذا أ سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا أ ب و حيان التيمى عن أ ب ي ز ر ع ة بن عمرو بن جرير عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أتي عليه رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إ ل ي ه الذراع ف أ ك ل ه وكانت تعجبه فنهس منها ن ه س ة ثم قال أ ن ا سيد الناس يوم ا ل ق ي ا م ة هل تدرون لم ذاك يجمع الله الناس ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس منهم الشمس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 خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه و أ م ر ا ل م ل ا ئ ك ة فسجدوا لك اشفع لنا إ ل ى ربك أ ل ا ترى ما نحن فيه أ ل ا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب يغضب قد قبله ولن لهم لم مثله بعده آدم إن غضب غضبا و إ نفسي ه نهاني قد عن الشجرة ع ص ي ت ن ف نفسي نفسي اذهبوا إ ل ى غيري اذهبوا إ ل ى نوح فياتون نوحا فيقولون يا نوح انت اول الرسل إ ل ى اهل الارض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إ ل ى ربك الا ترى إ ل ى ما نحن فيه أ ل ا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم نوح إ ن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله و إ ن ه قد كان لي د ع و ة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إ ل ى غيري اذهبوا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م ف ي أ ت و ن إ ب ر ا ه ي م فيقولون يا إ ب ر ا ه ي م أ ن ت نبي الله وخليله من أ ه ل ا ل أ ر ض اشفع لنا إ ل ى ربك أ ل ا ترى ما نحن فيه فيقول إ ن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله و إ ن ي قد كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أ ب و حيان في الحديث نفسي نفسي نفسي اذهبوا إ ل ى غيري اذهبوا إ ل ى موسى ف ي أ ت و ن موسى فيقولون يا موسى أ ن ت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على البشر اشفع لنا إ ل ى ربك أ ل ا ترى ما نحن فيه فيقول إ ن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد قتلت نفسا لم أ ؤ م ر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إ ل ى غيري اذهبوا إ ل ى عيسى ف ي أ ت و ن عيسى فيقولون يا عيسى أ ن ت رسول الله وكلمته أ ل ق ا ه ا إ ل ى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إ ل ى ربك أ ل ا ترى ما نحن فيه فيقول عيسى إ ن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إ ل ى غيري اذهبوا إ ل ى محمد قال ف ي أ ت و ن محمدا فيقولون يا محمد أ ن ت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر اشفع لنا إ ل ى ربك أ ل ا ترى ما نحن فيه ف أ ن ط ل ق ف آ ت ي تحت العرش ف أ خ ر ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أ ح د قبلي ثم يقال يا محمد ارفع ر أ س ك سل تعطه واشفع تشفع ف أ ر ف ع ر أ س ي ف أ ق و ل يا رب أ م ت ي يا رب أ م ت ي يا رب أ م ت ي فيقول يا محمد أ د خ ل من أ م ت ك من لا حساب عليه من الباب ا ل أ ي م ن من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من ا ل أ ب و ا ب ثم قال والذي نفسي بيده ما بين ا ل م ص ر ع ي ن من مصاريع ا ل ج ن ة كما بين م ك ة وهجر وكما بين م ك ة وبصرى وفي أبي الباب عن أبي بكر الصديق وأنس وعقبة بن عامر وأبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان كوفي وهو ث ق ة و أ ب و زرعه بن عمرو بن جرير اسمه هرم حدثنا العباس ا ل عن ب عبد ر الرزاق ي حدثنا عن معمر عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي ل أ ه ل الكبائر من أ م ت ي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفي الباب عن جابر حدثنا محمد بن ب ش ابو ر حدثنا أ داود الطيارسي عن محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي ل أ ه ل الكبائر من أ م ت ي قال محمد بن علي ف قال لي جابر يا محمد من لم يكن من أ ه ل الكبائر فما له و ل ل ش ف ا ع ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث إسماعيل عياش زياد الألهاني الحسن جعفر عرفة بن بن بن بن من محمد محمد حدثنا حدثنا عن قال سمعت أ ب ا امامه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أ ن يدخل ا ل ج ن ة من أ م ت ي سبعين أ ل ف ا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل أ ل ف سبعون أ ل ف ا وثلاث حثيات من حثياته قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال كنت مع رهط ب إ ي ل ي ا ء فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل ا ل ج ن ة ب ش ف ا ع ة رجل من أ م ت ي أ ك ث ر من بني تميم قيل يا رسول الله سواك قال سواي فلما قام قلت من هذا قالوا هذا ابن أ ب ي الجدعاء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وابن أ ب ي الجدعاء هو عبد الله وإنما الواحد أبو الكوفي حدثنا عن بن هشام عمر هذا الحديث الواحد حدثنا أبو هشام الرفاعي يعرف يزيد له حدثنا علي بن هلال عن جسر أ ب ي جعفر عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان بن عفان يوم ا ل ق ي ا م ة في مثل ر ب ي ع ة ومضر حدثنا أ ب و عمار الحسين بن حريث أ خ ب ر ن ا الفضل بن موسى عن زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن من أ م ت ي من يشفع للفئام ومنهم من يشفع ل ل ق ب ي ل ة ومنهم من يشفع للعصبه ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل ا ل ج ن ة قال أبو عيسى هذا حديث حسن هذا هناد حدثنا حدثنا ع ب د ة عن سعيد عن ق ت ا د ة عن أ ب ي المليح عن عوف بن مالك ا ل أ ش ج ع ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ا ن ي آ ت من عند ربي فخيرني بين أ ن يدخل نصف أ م ت ي ا ل ج ن ة وبين ا ل ش ف ا ع ة فاخترت الشفاعة وفي ه بالله الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه ي يشرك شيئا روي أبي المليح النبي النبي يذكر لمن لا رجل صلى وسلم صلى وسلم ولم مات من عن عن عن عن أصحاب آخر وقد و ع بن مالك و ف الحديث ق ص ة ط و ي ل ة حدثنا قتيبة ح د ث ن ابو أ ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة عن أ ب ي المليح عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن شعيب بن أ ب ي ح م ز ة حدثني أ ب ي عن الزهري عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن في حوضي من ا ل أ ب ا ر ي ق بعدد نجوم السماء قال أبو عيسى هذا حدثنا ي ح س صحيح غريب من ه ذ احمد ل و ج ه د ث ن ا أ ح بن محمد بن علي بن نيزك البغدادي حدثنا محمد بن بكار الدمشقي حدثنا سعيد بن بشير عن ق ت ا د ة عن الحسن عن س م ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لكل نبي حوضا و إ ن ه م يتباهون أ ي ه م أ ك ث ر و ا ر د ة و إ ن ي أ ر ج و أ ن أ ك و ن أ ك ث ر ه م و ا ر د ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وقد روى ا ل أ ش ع ث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ا ولم يذكر فيه عن س م ر ة وهو أ ص ح حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا يحيى بن صالح حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس عن أ ب ي سلام الحبشي قال بعث إ ل ي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد قال فلما دخل عليه قال يا أ م ي ر المؤمنين لقد شق على مركب البريد فقال يا أ ب ا سلام ما أ ر د ت أ ن أ ش ق عليك ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض ف أ ح ب ب ت أ ن تشافهني به قال حوضي من عدن إ ل ى عمان البلقاء م ا ء ه أ ش د بياضا من اللبن و أ ح ل ى من العسل و أ ك ا و ي ب ه عدد نجوم السماء من شرب منه ش ر ب ة لم ي ض م ا بعدها أ ب د ا أ و ل الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد قال عمر لكني نكحت المتنعمات وفتح لي السدد ونكحت ف ا ط م ة بنت عبد الملك لا جرم أ ن ي لا أ غ س ل ر أ س ي حتى يشعث ولا أ غ س ل ث و ب الذي يلي جسدي حتى يتسخ قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن معدان بن أ ب ي ط ل ح ة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و سلام الحبشي اسمه ممطور وهو شامي ثقه ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا حدثنا عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد عبد بن بن عمران الجوني عن بشار العمي العزيز ا أبو أبو ل ل بن الصامت عن أبي عن آنية الصامت قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قلت رسول ذر قال والذي نفسي بيده ل آ ن ي ت ه أ ك ث ر من عدد نجوم السماء وكواكبها في ل ي ل ة م ظ ل م ة مصحيه ة آنية الجنة من من م ن شرب ا شربة ل من يضمأ عليه ي عرضه ما مثل ما آخر طوله ب ع م انيه إلى أ ل ا ض ا ا من ل ل ب ن وأحلى العسل من قال أبو عيسى هذا حوضي د ي صحيح غريب ث حسن ف حذيفة ي اليمان وعبد الله بن عمر وأبي برزة الأسلمي وروي النبي عليه الباب الله وابن عمر وحارثة والمستورد شداد ابن الله قال صلى وسلم بن وعبد بن برزة بن وهب والمستورد بن شداد وروي عن عمر عمر عن عمر عن ح و كما بين ا ل ك و ف ة إ ل ى الحجر ا ل أ س و د حدثنا أ ب و ح س ي ن عبد الله بن أ ح م د بن يونس حدثنا عبثر بن القاسم حدثنا ح س ي ن هو ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أ س ر ي بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي والنبيين ومعهم الرهط والنبي و ا ل ن ب ي ن وليس معهم أ ح د حتى مر بسواد عظيم فقلت من هذا قيل موسى وقومه ولكن ارفع ر أ س ك فانظر قال ف إ ذ ا سواد عظيم قد سد ا ل أ ف ق من ذا الجانب ومن ذا الجانب فقيل هؤلاء أ م ت ك وسوى هؤلاء من أ م ت ك سبعون أ ل ف ا يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب فدخل ولم ي س أ ل و ه ولم يفسر لهم فقالوا نحن هم وقال قائلون هم أ ب ن ا ؤ ن ا الذين ولدوا على ا ل ف ط ر ة و ا ل إ س ل ا م فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشه بن م ح س ن فقال أ ن ا منهم يا رسول الله قال نعم ثم قام آ خ ر فقال أ ن ا منهم فقال سبقك بها ع ك ا ش ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن مسعود و أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا زياد بن الربيع حدثنا أ ب و عمران الجوني عن أ ن س بن مالك قال ما أعرف شيئا أعرف مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أ ي ن ا ل ص ل ا ة قال أ و ل م تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث أ ب ي عمران الجوني وقد روي من غير وجه عن أ ن س حدثنا محمد بن يحيى ا ل أ ز د ي البصري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هاشم وهو ا بن سعيد الكوفي حدثني زيد الخثعمي عن أ س م ا ء بنت عميس ا ل خ ث ع م ي ة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي ا ل ك بئس ي ر المتعال ب العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار ا ل أ ع ل ى بئس العبد عبد سها و ل ه ا ونسي المقابر و ا ل ب ل ا بئس العبد عبد عتى ب د ع وطغى ونسي المبتدا والمنتهى بئس العبد عبد يختل الدنيا、بالدين. بئس ا ل د ي ن ب العبد عبد يختل الدين بالشبهات بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله بئس العبد عبد رغب يذله قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي إسناده حدثنا محمد بن حاتم المؤدب حدثنا عمار بن محمد بن أ خ ت سفيان الثوري حدثنا أ ب و الجارود ا ل أ ع م ى واسمه زياد بن المنذر الهمداني عن ع ط ي ة العوفي عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي م ا مؤمن أ ط ع م مؤمنا على جوع أ ط ع م ه الله يوم ا ل ق ي ا م ة من ثمار ا ل ج ن ة و أ ي م ا مؤمن سقى مؤمنا على ض م ا سقاه الله يوم ا ل ق ي ا م ة من الرحيق المختوم و أ ي م ا مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر ا ل ج ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وقد روي هذا من ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد موقوف وهو أ ص ح عندنا و أ ش ب ه حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي النضر حدثنا أ ب و النضر حدثنا أ ب و عقيل الثقفي حدثنا أ ب و ف ر و ة يزيد بن سنان التميمي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 لا نعرفه إلا نعرفه من حديث أبو النضر. حدثنا ي أب ا ل ر ح د ث ن أ ب و بكر بن ابي النضر حدثنا ابو, النضر. حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني ر ب ي ع ة بن يزيد و ع ط ي ة بن قيس عن ع ط ي ة السعدي وكان من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أ ن يكون من المتقين حتى يدع ما لا ب أ س به حذرا لما به الباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا عباس ا ل عنبري حدثنا أ ب و داود حدثنا عمران القطان عن ق ت ا د ة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ح ن ظ ل ة ا ل أ س ي د ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أ ن ك م تكونون كما تكونون عندي ل أ ظ ل ت ك م ا ل م ل ا ئ ك ة ب أ ج ن ح ت ه ا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه الحديث وقد روي غير عن حنظلة ابي ل ل أ س ي د عن ن ا صلى الله عليه وسلم وفي يوسف أبو أبي هريرة سليمان البصري إسماعيل حكيم أبي أبي هريرة الباب حدثنا حدثنا حاتم ابن عجلان القعطاع صالح بن بن بن عن عمر عن عن عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن لكل شيء ش ر ة ولكل ش ر ة ف ت ر ة ف إ ن كان صاحبها سدد وقارب ف أ ر ج و ه و إ ن أ ش ي ر إ ل ي ه ب ا ل أ ص ا ب ع فلا تعدوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بحسب امرئ من الشر ان يشار إ ل ي ه بالاصابع في دين او دنيا إ ل ا من عصمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن بن سفيان بشار عن عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط في وسط في ل خ خطا ط وخط خارجا من الخط خطا وحول الذي في الوسط خطوطا فقال هذا ابن آ د م وهذا أ ج ل ه محيط به وهذا الذي في الوسط ا ل إ ن س ا ن وهذه الخطوط عروضه إ ن نجا من هذا ينهشه هذا والخط الخارج ا ل أ م ل هذا حديث صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آ د م ويشب منه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد حدثنا حدثنا قتادة عبد بن بن عمران القطان عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن عن فراس البصري العوام الله الشخير أبو أبو أبو أبيه قتيبة قتيبة وهو هريرة مطرف سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ابن آ د م و إ ل ى جنبه ت س ع ة وتسعون م ن ي ة إ ن أ خ ط أ ت ه المنايا وقع في الهرم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا هناد وحدثنا ق ب ي ص ة عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أ ب ي بن كعب عن أ ب ي ه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أ ي ه ا الناس اذكروا الله, أذكروا الله جاءت ا ل ر ا ج ف ة تتبعها ا ل ر ا د ف ة جاء الموت, بما فيه جاء الموت بما فيه قال ابي قلت يا رسول الله إ ن ي أ ك ث ر ا ل ص ل ا ة عليك فكم أ ج ع ل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت ف إ ن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت ف إ ن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت ف إ ن زدت فهو خير لك قلت أ ج ع ل لك صلاتي كلها قال إ ذ ن تكفى همك ويغفر لك ذنبك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد إسحاق عبيد بن بن عن أبان بن, بن موسى قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إ ن ا ن س ت ح ي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أ ن تحفظ ا ل ر أ س وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت و ا ل ب ل ا ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة ترك ز ي ن ة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا الله من حق الحياء قال أ ب و عيسى هذا حديث إ ن م ا نعرفه من هذا الوجه من حديث أ ب ا ن بن إ س ح ا ق عن الصباح بن محمد حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عيسى بن يونس عن أ ب ي بكر بن أ ب ي مريم وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا أبي أبي أوس بن ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب بن النبي عمر مريم ضمرة عون عن عن عن عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أ ت ب ع نفسه هواها وتمنى على الله قال هذا حديث حسن قال ومعنى قوله من دان نفسه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أ ن يحاسب يوم ا ل ق ي ا م ة ويروى عن عمر بن الخطاب قال حاسبوا انفسكم قبل أ ن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة وإنما يوم يخف على من حاسب نفسه في الدنيا من نفسه حاسب في ويروى عن ميمون بن مهران قال لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أ ي ن مطعمه وملبسه ت ه حدثنا محمد بن أحمد بن مدوي حدثنا مدوي بن بن ا ا ل ق م الحكم بن عبيد العرني حدثنا ا ل ل بن الوليد الوصافي عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه ف ر أ ى ناس ا ك أ ن ه م يكتشرون قال أ م ا إ ن ك م لو أ ك ث ر ت م ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أ ر ى الموت ف أ ك ث ر و ا من ذكر هادم اللذات الموت ف إ ن ه لم ي أ ت ي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول فيه أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا الغربة الوحدة التراب الدود بيت بيت بيت بيت ف إ ذ ا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا و أ ه ل ا أ م ا إ ن كنت لاحب من يمشي على ظهري الي ف إ ذ وليتك اليوم وصرت إ ل ي فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إ ل ى ا ل ج ن ة و إ ذ ا دفن العبد الفاجر أ و الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أ ه ل ا أ م ا إ ن كنت ل أ ب غ ض من يمشي على ظهري إ ل ي ف إ ذ وليتك اليوم وصرت إ ل ي فسترى صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أ ض ل ا ع ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ص ا ب ع ه ف أ د خ ل بعضها في جوف بعض قال ويقيض الله له سبعين تنينا لو أ ن واحدا منها نفخ في ا ل أ ر ض ما أ ن ب ت ت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به الحساب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا القبر ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة أ و ح ف ر ة من حفر النار قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا حميد عبد عبد عبيد عبد ثور بن أخبرنا عن عن عن بن بن الرزاق الزهري الله الله قال معمر أبي سمعت ابن عباس يقول أ خ ب ر ن ي عمر بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا هو متكئ على رمل حصير ف ر أ ي ت أ ث ر ه في جنبه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الحديث ق ص ة ط و ي ل ة حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس عن الزهري أ ن ع ر و ة بن الزبير أ خ ب ر ه أ ن المسور بن م خ ر م ة أ خ ب ر ه أ ن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أ ب ا ع ب ي د ة بن الجراح فقدم بمال من البحرين وسمعت ا ل أ ن ص ا ر بقدوم أ ب ي ع ب ي د ة فوافوا ص ل ا ة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ر آ ه م ثم قال أ ظ ن ك م سمعتم أ ن أ ب ا ع ب ي د ة قدم بشيء قالوا أ ج ل يا رسول الله قال ف أ ب ش ر و ا و أ م ل و ا ما يسركم فوالله ما الفقر أ خ ش ى عليكم ولكني أ خ ش ى أ ن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها ت ن ا ا كما ف س و ه فتهلككم كما أهلكتهم كما قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله عن يونس عن الزهري عن ع ر و ة وابن المسيب أ ن حكيم ا بن حزام قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ع ط ا ن ي ثم س أ ل ت ه ف أ ع ط ا ن ي ثم س أ ل ت ه ف أ ع ط ا ن ي ثم قال يا حكيم إ ن هذا المال خ ض ر ة ح ل و ة فمن أ خ ذ ه ب س خ ا و ة نفس بورك له فيه ومن أ خ ذ ه ب إ ش ر ا ف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي ي أ ك ل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى فقال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق بعثك لا أ ر ز ا أ ح د ا بعدك شيئا حتى فارق الدنيا فكان أ ب و بكر يدعو حكيما إ ل ى العطاء ف ي أ ب ى أ ن يقبله ثم إ ن عمر دعاه ليعطيه ف أ ب ى أ ن يقبل منه شيئا فقال عمر إ ن ي أ ش ه د ك م يا معشر المسلمين على حكيم أ ن ي اعرض عليه حقه من هذا الفيء ف ي أ ب ى أ ن ي أ خ ذ ه فلم يرزا حكيم أ ح د ا من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي قال هذا حديث صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و صفوان عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا هناد حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي عن أنس بن الربيع الرقاشي مالك قال يزيد صبيح وكيع وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت ا ل آ خ ر ة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي ر ا غ م ة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ي أ ت ه من الدنيا إ ل ا ما قدر له حدثنا علي بن خشرم أ خ ب ر ن ا عيسى بن يونس عن عمران بن ز ا ئ د ة بن نشيط عن أ ب ي ه عن أ ب ي خالد الوالبي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا إن ابن غنى يا وإلا تفرغ تفعل فقرك وأسد آدم صدرك م ل أ ت يديك شغلا ولم أ س د فقرك قال هذا حديث حسن غريب و أ ب و خالد الوالبي اسمه هرمز حدثنا هناد أ ب و م ع ا و ي ة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا شطر من شعير ف أ ك ل ن ا منه ما شاء الله ثم قلت ل ل ج ا ر ي ة كيليه فكالته فلم يلبث أ ن فني قالت فلو كنا تركناه ل أ ك ل ن ا منه أ ك ث ر من ذلك قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح ومعنى قولها شطر تعني شيئا حدثنا هنناد شيئا حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن داوود بن أ ب ي هند عن ع ز ر ة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن سعد بن هشام عن ع ا ئ ش ة قالت كان لنا قرام ستر فيه تماثيل على بابي فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزعيه ف إ ن ه يذكرني الدنيا قالت وكان لنا سمل ق ط ي ف ة تقول علمها من حرير كنا نلبسها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا, هناد حدثنا عبدة وسادة عن هشام بن عروة عن أبيه عن كانت هشام عائشة قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عروة عليه أبيه وسلم رسول صلى التي يضطجع عليها من أ د م حشوها ليف قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة النبي عليه بقي إسحاق ذبحوا صلى بن عن عن عن عن أنهم منها وسلم عائشة فقال شاتا الله ما قالت ما بقي منها إ ل ا كتفها قال بقي كلها غير كتفها قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح و أ ب و م ي س ر ة هو الهمداني اسمه عمرو بن شرحبيل حدثنا هارون بن إ س ح ا ق الهمداني حدثنا ع ب د ة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت إ ن كنا آ ل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إ ن هو إ ل ا الماء والتمر قال هذا حديث صحيح حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا روح حاتم حدثنا حماد بن سلم حدثنا عبد عبد لقد ثابت بن بن بن عن أنس الله البصري قال الله أبو أسلم سلم أخفت في الله وما يخاف أحد و لي ق د أ ذ ت في الله ولبلال م ا يؤذى أحد و ق د أتت علي ثلاثون من ي يوم ن و ي ل ة و م ي ولبلال طعام ي أ ك ل ه ذو كبد إ ل ا شيء يواريه ابط بلال قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب الحديث ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى ل ل ا هاربا عليه وسلم ه من م ك ة ومعه بلال إ ن م ا كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطة ح د ث ن ا هناد حدثنا يونس ب ن عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن زياد عن محمد بن كعب حدثني من سمع علي بن بوكير كعب أبي يزيد زياد القراضي لي سمع محمد محمد إسحاق ط ا ل ب يقول يقول خرجت في يوم شات من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أ خ ذ ت إ ه ا ب ا معطوبا فحولت وسطه ف أ د خ ل ت ه عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوض النخل و إ ن ي لشديد الجوع ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه فخرجت التمس شيئا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ب ب ك ر ة له فاطلعت عليه من ث ل م ة في الحائط فقال ما لك يا ع ر ب ي هل لك في كل دلو ب ت م ر ة قلت نعم فافتح الباب حتى أ د خ ل فدخلت ف ف ت ح ف أ ع ط ا ن ي دلوه فكلما نزعت دلوا أ ع ط ا ن ي تمره حتى إ ذ ا ا م ت ل أ ت كفي أ ر س ل ت دلوه وقلت حسبي ف أ ك ل ت ه ا ثم جرعت من الماء فشربت ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قال أبو غريب عيسى هذا حديث حسن هذا حدثنا أ ب و حفص عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن عباس الجريري قال سمعت أ ب ا عثمان النهدي يحدث عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه أ ص ا ب ه م جوع ف أ ع ط ا ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم ت م ر ة ت م ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هناد حدثنا ع ب د ة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ث ل ا ث م ا ئ ة نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى إ ن كان يكون للرجل منا كل يوم تمره فقيل ل له يا أبا ا عبد له و أ ي ن كانت تقع ا ل ت م ر ة من الرجل فقال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها و أ ت ي ن ا البحر ف إ ذ ا نحن بحوت قد قذفه البحر ف أ ك ل ن ا منه ث م ا ن ي ة عشر يوم ا ما أ ح ب ب ن ا قال أ ب و عيسى هذا وجه الله ورواه جابر مالك حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد روي غير من عن بن بن أنس عن وهب بن كيسان أ ت م من هذا و أ ط و ل حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير و عن محمد بن إ س ح ا ق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي حدثني من سمع لي بن أ ب ي طالب يقول إ ن لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ طلع مصعب بن عمير ما عليه إ ل ا برجه له مرقوعه بفرو فلما ر آ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمه والذي هو اليوم فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا غدا احدكم في حله ة وراح ح في ل ووضعت بين يديه صحفه ورفعت أ خ ر ى وسترتم بيوتكم كما تستر ا ل ك ع ب ة قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ ل ل ع ب ا د ة ونكفى ا ل م ؤ ن ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتم اليوم خير منكم يومئذ قال أ ب و عيسى هذا ح د ي ث ح س ن ويزيد بن زياد هو ابن م ي س ر ة وهو مدني وقد روى عنه مالك بن أ ن س وغير واحد من أ ه ل العلم ويزيد بن زياد الدمشقي الذي الزهري ومروان معاوية زياد ويزيد وكيع أبي كوفي روى روى عن الزهري روى عنه وكيع ومروان بن معاوية ويزيد بن أبي زياد كوفي حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير حدثني عمر بن ذر حدثنا مجاهد عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال كان أ ه ل ا ل ص ف ة أ ض ي ا ف أ ه ل ا ل إ س ل ا م لا ياوون على أ ه ل ولا مال والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو إ ن كنت ل أ ع ت م د بكبدي على ا ل أ ر ض من الجوع و أ ش د الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه فمر بي أ ب و بكر ف س أ ل ت ه عن آ ي ة من كتاب الله ما أ س أ ل ه إ ل ا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر ف س أ ل ت ه عن آ ي ة من كتاب الله ما أ س أ ل ه إ ل ا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر أ ب و القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين ر آ ن ي وقال أ ب ا ه ر ي ر ة قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فاتبعته ودخل منزله ف ا س ت أ ذ ن ت ف أ ذ ن لي فوجد قدحا من لبن فقال من أ ي ن هذا اللبن لكم قيل أهداه لنا فلان فقال ل ا ن ف رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ا ه ر ي ر ة قلت لبيك فقال إ ل ح ق إ ل ى أ ه ل ا ل ص ف ة فادعهم وهم أ ض ي ا ف ا ل إ س ل ا م لا ياوون على أهل و م اهل ل إذا أ ت ت صدقة بعث بها إ ي ه م ومال ل ي ت ن و منها إليهم أتته هدية شيئا وإذا أرسل إليهم ف أ ص ا ب منها و أ ش ر ك ه م فيها فساءني ذلك وقلت ما هذا القدح بين أ ه ل ا ل ص ف ة و أ ن ا رسوله إ ل ي ه م ف س ي أ م ر ن ي أ ن أ د ي ر ه عليهم فما عسى أ ن يصيبني منه وقد كنت أ ر ج و أ ن أ ص ي ب منه ما يغنيني ولم يكن بد من ط ا ع ة الله وطاعه ة ر س و ل ف أ ت ي ت ه م فدعوتهم فلما دخلوا عليه ف أ خ ذ و ا مجالسهم فقال أ ب و ه ر ي ر ة خذ القدح و أ ع ط ه م ف أ خ ذ ت القدح فجعلت أ ن ا و ل ه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده ف أ ن ا و ل ه ا ل آ خ ر حتى انتهيت به إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم م القوم وقد روي ل ك ه ف أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يديه ثم رفع ر أ س ه فتبسم فقال أ ب ا ه ر ي ر ة اشرب فشربت ثم قال اشرب فلم أ ز ل أ ش ر ب ويقول اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أ ج د له مسلكا ف أ خ ذ القدح فحمد الله وسمى ثم شرب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي حدثنا يحيى البكاء عن ابن عمر قال ت ج ش أ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ف قال كف عنا جشاءك ف إ ن أ ك ث ر ه م شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي الباب عن أ ب ي ج ح ي ف ة حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة عن أ ب ي ب ر د ة بن أ ب ي موسى عن أ ب ي ه قال يا بني لو ر أ ي ت ن ا ونحن مع رسول وسلم مع عليه الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ا ب ت ن ا السماء لحسبت أ ن ريحنا ريح ا ل ض أ ن قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح ومعنى هذا الحديث أ ن ه كان ثيابهم الصوف ف إ ذ ا أ ص ا ب ه م المطر يجيء من ثيابهم ريح ا ل ض أ ن حدثنا الجارود بن معاذ حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن أ ب ي ح م ز ة عن إ ب ر ا ه ي م النفعي قال البناء كله وبال قلت أ ر أ ي ت ما لا بد منه قال لا أ ج ر ولا وزر حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أ ب ي أ ي و ب عن أ ب ي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون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 ومعنى قوله حلل ا ل إ ي م ا ن يعني ما يعطى أ ه ل ا ل إ ي م ا ن من حلل ا ل ج ن ة حدثنا محمد بن حميد بن ا ا ل ر زافر بن سليمان عن إ س ر ا ئ ي ل عن شبيب بن بشير هكذا هو مالك قال وإنما قال شبيب بشير شبيب بشر بن بن بن عن أنس قال رسول ا ل ل صلى الله عليه وسلم ه ن ف ق ة كلها في سبيل الله إ ل ا البناء فلا خير فيه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا شريك عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ح ا ر ث ة بن مضرب قال أ ت ي ن ا خبابا نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال لقد تطاول مرضي ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت لتمنيت وقال يؤجر الرجل في نفقته كلها إ ل ا التراب او قال في البناء قال هذا أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن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 قال نعم قال وتصوم رمضان قال نعم قال س أ ل ت وللسائل حق إ ن ه لحق علينا أ ن نصلك ف أ ع ط ا ه ثوبا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إ ل ا كان في حفظ من الله ما دام منه عليه خرقه قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أ ب ي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف بن أ ب ي ج م ي ل ة ا ل أ ع ر ا ب ي عن زراره بن أ و ف ى عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة انجفل الناس إ ل ي ه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس ل أ ن ظ ر إ ل ي ه فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أ ن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أ و ل شيء تكلم به أ ن قال أ ي ه ا الناس أ ف ش و ا السلام و أ ط ع م و ا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون ا ل ج ن ة بسلام قال أبو عيسى هذا حدثنا ا حديث صحيح ح إ س قال بن موسى أ ن ص الطاعم ر ي حدثنا محمد بن معن ا م د ن الشاكر ب م ن ز ل ة الصائم الصابر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ب م ك ة حدثنا ابن أ ب ي عدي حدثنا حميد عن أ ن س قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة أ ت ا ه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما ر أ ي ن ا قوما أ ب ذ ل من كثير ولا أ ح س ن م و ا س ا ة من قليل من قوم نزلنا بين أ ظ ه ر ه م لقد كفونا ا ل م ؤ ن ة و أ ش ر ك و ن ا في ا ل م ه ن ة حتى لقد خفنا أ ن يذهبوا ب ا ل أ ج ر كله ف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله لهم و أ ث ن ي ت م عليهم قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح حسن غريب عروة عبدة بن بن من هشام موسى حدثنا هناد حدثنا عبدة عن هشام بن عروة, عن هذا الوجه ع قال ب عبد ة عن ل ه بن ع م رسول الأودي الله عبد عن بن م ع د ق ا ق الله ر س و ا ل ل صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ خ ب ر ك م بمن يحرم على النار أ و بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا ه ن ا د ح د ث ن ا وكيع عن ش ع ب ة عن الحكم عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د بن يزيد قال قلت ل ع ا ئ ش ة أ ي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إ ذ ا دخل بيته قالت كان يكون في م ه ن ة أ ه ل ه ف إ ذ ا حضرت ا ل ص ل ا ة قام فصلى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد بن م ص ر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زيد ا ل ت غ ل ب ي عن زيد العمي عن أ ن س بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه ولم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له قال هذا هناد حدثنا حديث غريب حدثنا هناد حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن عطاء بن السائب عن أ ب ي ه عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رجل ممن كان قبلكم في ح ل ة له يختال فيها ف أ م ر الله ا ل أ ر ض ف أ خ ذ ت ه فهو يتجلجل فيها أو ق ا ل يتلجلج فيها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ث ا ل الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إ ل ى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار ا ل أ ن ي ا ر يسقون من ع ص ا ر ة أ ه ل النار ط ي ن ة الخبال قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد بن حميد وعباس بن محمد الدوري قالا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 في أي الحور شاء قال هذا الله إبراهيم حدثنا حدثنا الغفاري المدني حدثني أبي عن أبي بكر المنجدر عن جابر حديث حسن حدثني عبد غريب شبيب أبي أبي سلمة بن بن عن عن بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه ستر الله عليه كنفه و أ د خ ل ه جنته رفق بالضعيف و ش ف ق ة على الوالدين و إ ح س ا ن إ ل ى المملوك قال هذا حديث حسن غريب و أ ب و بكر بن المنكدر هو أ خ و محمد بن المنكدر حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن الأحوص ليث أبو عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أ ب ي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إ ل ا من هديته فسلوني الهدى أ ه د ك م وكلكم فقير إ ل ا من أ غ ن ي ت فسلوني أ ر ز ق ك م وكلكم مذنب إ ل ا من عافيت فمن علم منكم أ ن ي ذو ق د ر ة على ا ل م غ ف ر ة فاستغفرني غفرت له ولا أ ب ا ل ي ولو أ ن أ و ل ك م و آ خ ر ك م وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أ ت ق ى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي في ج نقص ا ان اولكم واخركم ح وحيكم بعوضة ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على ولو وميتكم ش قلب ق عبد من عبادي من ما ن ذلك من ملكي جناح ب ع و ض ة ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد ف س أ ل كل إ ن س ا ن منكم ما بلغت أ م ن ي ت ه ف أ ع ط ي ت كل سائل منكم ما س أ ل ما نقص ذلك من ملكي الا كما لو أ ن أ ح د ك م مر بالبحر فغمس فيه إ ب ر ة ثم رفعها إ ل ي ه ذلك ب أ ن ي جواد ماجد أ ف ع ل ما أ ر ي د عطائي كلام وعذابي كلام إ ن م ا أ م ر ي لشيء إ ذ ا أ ر د ت ه أ ن أ ق و ل له كن فيكون قال هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معد يكرب عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي حدثنا أ ب ي حدثنا ا ل أ ع م ش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعد مولى ط ل ح ة عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أ س م ع ه إ ل ا م ر ة أ و مرتين حتى عد سبع مرات ولكني سمعته أ ك ث ر من ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الكفل من بني إ س ر ا ئ ي ل لا يتورع من ذنب عمله ف أ ت ت ه م ر أ ه ف أ ع ط ا ه ا ستين دينارا على أ ن ي ط أ ه ا فلما قعد منها مقعد الرجل من ا م ر أ ت ه أ ر ع د ت وبكت فقال ما يبكيك أ ا ك ر ه ت ك قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إ ل ا ا ل ح ا ج ة فقال تفعلين أ ن ت هذا وما فعلته اذهبي فهي لك وقال لا والله لا أ ع ص ي الله بعدها أ ب د ا فمات من ليلته ف أ ص ب ح مكتوبا على بابه إ ن الله قد غفر للكفل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن قد رواه شيبان وغير واحد عن ا ل أ ع م ش نحو هذا ورفعوه وروى بعضهم عن ا ل أ ع م ش فلم ي ر ف ع وروى أ ب و بكر بن عياش هذا الحديث عن ا ل أ ع م ش ف أ خ ط أ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن ع م ر وهو غير محفوظ وعبد الله بن عبد الله الرازي هو كوفي وكانت جدته س ر ي ة لعلي بن أ ب ي طالب وروى عن عبد الله بن عبد الله الرازي ع ب ي د ة الضبي والحجاج بن أ ر ط غ ه وغير واحد من كبار أ ه ل العلم حدثنا الحارث هناد زويد أخبرنا عن عن بن عن بن معاوية الأعمش عمارة أبو عمير حدثنا عبد الله بحديثين أ ح د ه م ا عن نفسه و ا ل آ خ ر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ان ل ل ه إ المؤمن يرى ذنوبه ك أ ن ه في أ ص ل جبل يخاف أ ن يقع عليه و إ ن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أ ن ف ه قال به هكذا فطار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لالله أ ف ر ح ب ت و ب ة أ ح د ك م من رجل ب أ ر ض فلاه د و ي ة مهلكه معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه وما يصلحه ف أ ض ل ه ا فخرج في طلبها حتى إ ذ ا أ د ر ك ه الموت قال أ ر ج ع إ ل ى م ك ا ن الذي أ ض ل ل ت ه ا فيه فأموت فيه فرجع أ م و ت فيه ف إ ل ى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ ف إ ذ ا راحلته عند ر أ س ه عليها طعامه وشرابه وما يصلحه قال أبو عيسى ه ذ ابو حديث حسن صحيح وفيه عن أ ي هريرة ا ل ن عيسى م ا ن بن ب ش ر و أ ن بن مالك عن النبي عن مالك ل ص الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن حباب حدثنا علي بن مسعدة الباهلي حدثنا منيع مسعدة زيد بن بن بن الباهلي علي ق ت ا د ة عن أ ن س ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آ د م خطاء وخير الخطائين التوابون قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث علي بن م س ع د ة عن ق ت ا د ة حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أ ب ي سلم عن أبي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة ومن كان يؤمن بالله واليوم كان كان بالله الآخر بالله الآخر خيرا ضيفه فليقل ليصمت أو قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ن س و أ ب ي شريح العدوي الكعبي الخزاعي واسمه خويلد بن عمرو